سورة الأنبياء، صفحات ثلاثمائة واثنين وثلاثين. عوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اترابل الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محذف إلا استمعوا وهم يلعبون.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 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم ما يوحى جراسنا فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم ما صدقناهم الوعد فأنجينا، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمته وأنشانا بعدها قوما آخرين.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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتهذناه من لدنا إنا كنا فاعلين بل نكذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهد ولكم الويل مما تصفون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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا بالأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون احنا قالوا ان المراد بالناس كفار مكة او قريش لانه فرجع يزيف للأوصاف انهم فرجع يقولوا ايش لا واع سر الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم يعني عازم في انكر النبوة فقال اقترب للناس حسابهم يعني اقترب اقترب الحساب وبعدها الايه يعني الحساب السؤال وبعدها يعني العقاب هنا قالوا بعضهم بان اقترب الناس حسابهم يعني اقترب يوم القيامه قال لكن فيشكل كيف اقترب قل لنا من حين من حين ندلت هذا الصورة يعني اكثر من 1400 سنة وان اقترب بعضهم يقول اقترب يعني لان في الواقع لو هي ثلاثة ألف سنة والأربعة كل إنها هي قريبة بالنسبة ليش؟ بالنسبة للزي يعني للزي للدوام لكن ما به مانع أن يكون معنا اقترب للناس حسابهم إنه اقترب لقاءهم لله اقترب لقاءهم لله يعني موتهم ما هو ضروري القيامة لأن الإنسان يحاسد من حين يموت حين الموت حاسب الإنسان <محن> فلله قال أن الإنسان عندما يعني يرى مكانه عاديه ما يجب <محن> في يعني قبل يموت قبل يناجع يعني يرى عاديه ما يجب فارغ الحياة يرى مكانه إما في الجنة وإما في النار ويحسب يعني يعتبر يحاسب من حين يعني من حين يموت ما بالمانع أن يكون معناك كذا حسابهم يعني يجربوا يموتوا وهم إيش وهم غافلين. أكترب موتهم وهم غافلين ما ما بيفكروا في هذا الأمر. على حساب الموت أكترب الناس. أكترب لأنه بال العليل قال إن عند ما يموتوا بيحاسب بيسألوا ويحاسبوا من حين يموتوا إذا ما بمعنى أن يكون أكترب للناس حسابهم يعني أكترب أن يحاسبوا وذلك بموتهم ما هو بمرور يعني ب بوقت قال أكترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم غافلين عن هذا الأمر ما بيفكروا يعني. ما بيتحرزوا من هذا الامر لا يموتوا ولا ولا بيتجنبوا ولا بيحاولوا انهم يصلحوا احوالهم معرضون قالوا هم في غفلة غافلين عن الـ عن الـ يعني عن الـ عن يعني الهلاك وغافلين عن الموت ومعرضين عن الدعوة معرضون ما بيرضوا ايش يتكبل الدعوة ومع ذلك هم في هذه الغفلة قال قرب الموت قرب الحساب وعدم في غفلة وإذا جاء الموت ما عبه ما عم ايش لا يعني مرجع ولا ايه ولا فرصة يعني كأن هذا امر خطير قرب لهم قرب الناس الحساب وهم غافلين عن الموت ما ذكرين هذا الامر ومعرضون عن ايش عن اية الله وعن يعني عما عم جاء به الله واذا والله بيجي ذكرهم في هذا حين معرضين كذا بيذكرهم لكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محززين الا استمعواهم للعب ما بيجي لهم ذكر يعني تذكر لهم ينبههم قبل زموته يحذرهم لكن ما في ذكر أي ذكر من الله ما بيحدث لهم أي ذكر يعني كان يجدد لهم وما بيحصل لهم أي ذكر إلا استمعوا إلا استمعوا, إلا استمعوا وهم يلعبون يعني حين يستمعوا ما بيركزوا معه ولا بيتفاعلوا معه ولا بيفكروا بجد يعني بيجيهم مشغولين بأمور الدنيا بأمور أخرى بمعارضة هذا الكلام مشغولين يعني عندما يأتي ذكر من الله هم مشغولين بمعارضة كيف يعارضوا هذا الكلام مشغولين كيف يثبتوا بطلالة مشغولين بأمور أيضا كيف يعني مشغولين أيضا بأمور الدنيا فما نفع فيهم يعني هم في غفلة وكل ما ذكرهم الله ما قال ليش ما نفع لأنهم قالوا ما يستمعوا يرعبون يعني هم يشغلون بأمور يعني ليست شيء بالنسبة للذكر لا هي قلوبهم لاهية وخلّاهم يسمعوا على ذلك يبدو حجّا عليهم إيه بيسمعهم ما هو بدو يعني حين يبلغ ماله بيسمع بيحتاج يسمعه ويدرو يعني في أكثرهم بيقولوا بيسمعه قال إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلفهم حتى قلوبهم قال لا هي ما هي في يعني ما بتفكر بهذا الأمر ولا تسيس تسي ولا في يعني ضايعة وأسر النجوى الذين ظلموا قال وأسر يعني العبارة كذا أسر الذين ظلموا إن قالوا الذين بدل من الواو اثروا هؤلاء الناس ها. ومنهم على الناس يعني قال الذين ظلموا ها. الذين ظلموا بدل من من الوال والو عائد على الناس فلذا قلنا لكم ان المراد بالاي بالناس يعني كفار مكه واثر النجوى الذين ظلموا يعني تناجوا بينهم وتكلموا كلام خفي واثر حتى النجوى هذا يعني احيانا يجتمعوا احيانا يتناجوا بين الناس يتكلموا كلام خفي فهم ذولا ي يروح tenía مناجع يعني ما بيجمعه وتجمعه ومساوى الناس يعني حتى ان الناس لا يعدارهم يعني ما حد سر هذا ير不أ سر الطادقة neces只 يعني الذين هذا الكلام ويقولوا فيما بينهم هل هذا الا بشر يعني ما هذا الا بشر لا الخفي يعني فيما بينهم ويتخافتوا فيما بينهم وأيضا يعني وايضا بيتكلموا ولا احد يدري انهم فقال بسر يتكلموا قال هل هذا إلا بشر مثلهم يعني ما هذا إلا بشر مثلهم يعني يحدث هذا في كثير من مجالسهم بحيث لا يشعر المسلمين ولا يشعروا بذلك أصروا على الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم يعني ما هذا الله قال بشر مثلكم يعني ما بالله ايش يحصل هذا الكلام في يعني في في السر. الله يقول لنا ان في يعني لا بيعلم بهذا الامر ولا يخفى عليه شيء وهم بيقولوا في ما بينه يعني بيقولوا في ما بينهم هذا الكلام وقال له لي يعني بيزره يعني يشجعوا بعضهم البعض على أنهم لأيش يمتنوا عن هذا الدين قال أفتأتوا وقال هل هذا إلا بشر مثلكم؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يعني ما هو سابري نبي طو... يعني أرادوا بهذا الكلام أنه لا يمكن أن يكون النبي بشرا قالوا ما هو لا بشر مثلكم يعني ما هو سابري نبي <تصفيق> إلا يضاهم جاء بيتكلموا بين الناس لكنه يتكلموا فيما بينهم سر وبي... أي وبيتكلم أيضا في ما يعني في مناجاة في ما بينه ما بل عاد يخبر الله في شيء فيحصلهم يعني في أشي يعني في يعني في بيجي في مجالس سرية أشيه يعني إن ينتبهون ان الله بيعلم كل شيء ولا بيشفى على شيء قالوا أسر النجوى الذين ظلموا هل هذا النجوى أو شيء النجوى يعني الكلام الذي بيتناجوا به الكلام الذي يتكلموا بالسر أسره والشود الكلام اللي قالها الرسول هل هذا إلا بشر مثلكم يعني ما هذا يعني ما محمد إلا بشر مثلكم اف تاتونا السهره وانتم تبصرون باث روح يعني اذا اذا إذن هنا فتت على هذا قضية قضيه فتوها <تصفيق> وقطعوا فيها ما هو لا بشر ما هو لا بشر ويعني إذا ما هو لا بشر يعني ما يمكن يكون نبي اذا هذه الرساله في ذي إذا اذا ما هو نبي فمع بالله شي طبعا فانا الال الهمزة نال الاستنكار والفاق عنها للتسبيب يعني فا يعني إذا أتيتم مع وما هو بشر يعني قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم يعني ما هذا إلا بشر مثلكم إذا رحتوا مع بلق السهر إلى, السحر؟ إلى السحر دارين عد حد... بعقولكم ومدركين أن هذا إيه أن هذا ما هو أن أمر يعني أن أمر باطل فالمفروض أنك قال أفتئتون السحر وأنتم تبصرون كأنهم تدركون وتعلمون وأنتم متأكدين للسحر وأنه ما هو نبي فكيف هي بايدة الرهبة <تصفيق> قال ربي هذا حفظ بر ربي يعلم الكون في السماء في الكبيرة وبلاه قال الله للرببي كلما جاء محمد هذه كرات نافع ربي يعلم القول هذه كلها كل قول في السماء والأرض، يعني في كل كل كلام قال في الكون الله بيعلمه سواء سر ولا جهل سواء ناجي أو غيره كلهم كذا يقول ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع يسمع كل كل كل الأصوات العليم يدري بكل الأشياء يعني بكل لا يعني كل التصرفات قال بل قالوا أضغاث وأحلام هنا يبي يقول قال يعني بل قالوا يعني ما هم ما بل قالوا كذا بل قالوا ان البشر وما هو ثابت من البشر جي نبي بل قالوا يعني بل بل الحك بيقولوا اشياء يعني غريبة مرة يقولوا ابغى فحره ولاحظ كل ما جاء من كلام باقي في التدرج قال بل قالوا الله قالوا ابغى فحرام يعني إنهم, انهم ايش أصبحوا يعني في باطن متحير مع الدراويش يقولوا أول شيء قالوا ما يسابروا جوه جوه بشر وجوه نبي والله ورجع شيء قالوا بل قالوا أبغى أحلام بلا دهاء أحلام يعني أبغى أحلام يعني حتى أحلام ما هي ما هي صادقة ما يريها صادقة أحلام مخلط أو تامها ولا؟ أبغى فهم؟ هذا القول بعيد يعني كيف يقولوا هذا مع أن فيه فضاعة عجيبة مسروا يسبرو مثله كلهم كلهم مسروا يسووا مثله ولا يسبرو مثل جذ من ولا سطر يعني ولا مثل صورة يعني هذا ما أبلغ تخبط ما عدروا ويش يقولوا يعني يقولوا أبغى هذا كيف إنه ما أبلغ أحلام وهذا وما استروا يذكروه مثله بل بعضهم لفساحة هذا إذن ما أبلغ بدون تخبط حين ما عدروا ويش يقولوا بل قالوا أبغى هذا أحلام بل إفتراء قالوا بل هو ذي إفتراء ثالث كذا بل هو شاح بل يعني كل هذا يقول بل إفتراء بل هو ذي جاء بالكذا ياه من نسخ كيف إنه يفتريح هم ما استروا كلهم مع أنهم يعني يعني أهل اللغة العربية الفصحى وهم أبلغ الناس وابصع الناس ما ليش ما استروا جيب؟ يتجمعوا كلهم ليش ما يترجوا جيب مثل سورة إذن ما هو ممكن أن يكون هو ذي جابه ورجع يقولوا بباله هو شاعر يعني كان يعني يجيب أشياء ويعني جمل ما عد تقبل منهم أفرهم مرة يقولوا هلا كذا إلا هو كذا إلا هو نفسك الضراب لا ولا بطل بيدلك على أنم على بطل ثاني التخبط هذا حين يقول مرة حتى يبذل مرة يقول قال الله هو ايش مبلغ احلام كيف يقول الله احلام قد يتسلم ورجع يقول هل الله هو ايش الله ما بلا بيكذبوه الله ما بلا شاعر الشاعر كيف يقولون الشاعر هم دارين بشير هم عارفين للشعار ما هذا من الشعر ولا بهم الأشعار ما يعني أوزن محددة عند العرب الشعر هذا ما هو من الأزل كله ولا يعني بعيد منه كلهم دارين ما وجد إذا ما بلق ذو خلا من التخبث بل إيش قالوا بل هو شاعر فل يأتينا بآية ويحاول أن ينكروا ينكرون أن هذا الكتاب معجزة قالوا فل يأتينا بآية كما أرسل الأول فجينا بمعجزة مثل ما أرسل الأول الأول كانوا الرسل الأول كان في جميعا معجزة صحيحنا معجزة وهذا في أيضا من الته... يعني من الـ من الإنكار العجيز للآيش كأنه ما بدي يعلم أي معجزة ماذا الله بعد ما بيقول كثير من المعجزات ورب كثير من المعجزات ومنها القرآن الكريم اللي عادي إحنا نتكلم به ولا كيف يعرضوا ورجعوا لها الصاجب مثل ما كان بيجاوب الرسل السابقين كان بيجاوب معجزات ما آمنت قبلهم عجاب الله يعني ربما قالوا هنا حين قالوا بل يأتنا بآية حوق الجالهم بآيات لكن ربما انهم بيكسرحوا آيات معين اشتراها طلب الله بيطلب الوساء سوي لنا كذا الصح. نزل لنا يعني سلم من السماء واطلع فيه ونراكب تطلع فيه خلاء السماء يجي لحنا نصدق هذه الاكتراع اللي منهم سوي لنا كذا يالآية المفروض من الإنسان يعني ان احنا إذا جاء إلينا رسول وكان رسول من عند الله احنا نقول له ما هو سابر الله يهب لنا دلي إذا جاء فعل على يديه يعني فعل ما يمكن البشر يفعلوه خارج العادة خارج العادة ولا يمكن البشر يفعلوه في أثبت إن هذا يعني فعل من فعل الله لأنه عذاب من لا الله الجنة الظاهر إنهم يشترو كذا يا الحين الحين يجي الحين ذلح يجي ذلحين المفروض إن إحنا الناس إذا أتعالى النبي في رسول ما يقبلوه لا إذا مهذلين عنا من عند الله واللابي يجي كثير يكذب و بعضهم خبلان وكل من جاء قالنا رسول لكن ضروري دليل ومعجزة تثبت والمعجزة قلنا فعل من الله الله المفروض إذا هو كذا إذا قدام لم أي دليل أي معجزة خرج لكن دولا قالوا لا نشيت هي المريضة نشيت سوي كذا وكذا يعني أشياء أشياء مشترحة بيدكروا أشياءهم فقال الله لهم يعني يعني بالنسبة الآيات المقترحة قالوا فيها مشكلة هذا الآيات المقترحة ما كان بيطلبها ناس من الأمام السابقة يطلبوا آية <تصفيق> ورجع ما يرجع تغسلهم ولا يرضى منو لا وجهك مرفق يعني تلقون فالح اللي طربوا إن يخرج لهم من ال يعني ناقة يعني من السحرة ورجع يختفروا لهم ناقة من السحرة هم ذي طلبوا ما عملوا رجع جاله مكارم فإذا يعني ال ال الامة السابقة كان بيطلبوا آيات وكل من طالب آية وحفرت لها الآية وما عمل بها في عجل الله حبوبه يعني إذا ما هي ما هي بيصالح هؤلاء إن إن إن هي إيش إن إن لهم الآيات اللي طلبوها دي ح دي ترىوها البان ترى وهي لأن البان تروها وإذا أنكرها باهلك ما هي في مسرحتهم وما بلاه بيعلم ينظر ويتأمل في الأمر السابق إذا هذا كان التفسير بالآيات المقتضية جليسبر الكلام لأن قال بعدها ما أعملت قبلهم من قريه أهلكناها كل اللي ما كان بيامنوا كان بالهبل ان أي. ايات آمنوا, كل ما جابت امنوا ما آمنوا بالإيه بالإيه المكترحة ما امنوا فذي طلبوها لكم اذا ما ما قبلهم من اهلكناها أبعا أبعا أبعا ما تمام يعني ما به قرية إلا وفي الوقت أنها ما أمر. على ما لكن على ذات إن معناها اللي ما بس ولا ما في الآية النبي بيجي ما يذهب ما يرضو ما هو أي آية لأنه يعني ما بيقومن. ما قبلهم هي. ذي عندك منها، لكن بعضها لو ما ما لا يؤمنون، جاء بالآية ما بعضها ما هي مثلا يعني لو ما هو يدعو بالعذاب ما هو مسألة في الواقع، ما قالوا اعتناب آية ما قالوا هب عذبنا اعتناب آية فهم قالوا إذا هم ذي بيطلبوا الآية ويحددوا مثلا بيكترحوا آية معينة قال ما يجابت يعني كل كل الأضراء السابقة كان إذا ابترحوا آية بنعطيهم آية ولا بيعملوا إذا ما عملت قبلهم من قرية، الذي يعني من قرية أهل كل قرية أهل كنا القرى السابقة ما عملوا حين جا لهم حين أعطيناهم الآيات التي طلبوها ماذا ذلأ قال باي أفهم يؤمنون يعني ينتبهوا عاد ما وهم أبعد وهم إذا ما ما عملوا كل القرى السابقة بيطلبوا آيات وما جاء وما حصلت لنا ملاذ يضربه معجزة معينة. إذا ذي قلنا لكم قام صالح قال خرج لنا لا دم من السقف. قال لنا ما دم من السماء. قال لا دم أيه فقال ما الحين يخرج لهم الاي الحين تحصل الاية المكررة ما بيؤمنوا بها كلهم كذا لان في الواقع ما هي مسألة اللي كشي يعرف. لا لا. لان المفروض قلنا لكم إذا أنت كشي تعرف هذا حق فالمفروض حين يجي لك معجزات تكتب ما تقول لا ضروري يسوي كذا وكذا تحديدا. نعم. المغروض إذا قمت حاجة الدليل أن ما يعني بالفعل من حصل على يديه ما هو من فعله ما هو مجدور للمخلوقين ست دليل سكتانا إذن أبي طالب آيات تانية يقول لا اشتي كذا ولا اشتي كذا في الواقع ما يشتيك ما هو نابع فيه لو يجي له جميع ما هو نابع فيه إذن كل من اقترح الآيات ما قال إيش به لكم ربي يعني ما بيه وحصل لهم ربي الآيات ما بي يؤمنوا فإيش أهلك <تصفيق>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 واحد ولا لاثن سال لكن يقولنا إذا الإنسان إذا الإنسان ما ما يشتك سنة ما هو نافع لو طلب ما أجزه معينه ما بلقده مثلا يعني من باب ال يعني كان من باب تعجز بيقول هسا سوي كذا هسا سوي كذا أمي فقال إذا ما آمنت قبلهم من قريه أهلكناها أفهم يؤمن المذور عبا منهم ما بيؤمنوا كلهم إذا يضربوا بتربل الآية المفروض إنه إذا قب الآيات مننا أظهر ما يحتاجوا الآية هذي طلبا وما ارسلنا قبلك الا رجال يوحى اليهم هذا رد على الكلام السابق قالوا بل بل بل بل. قالوا ما جاء قالوا أجي. ما هل هذا الا بشر مثلهم قالوا ما حساب نجي النبي بشر مثلنا قال ها وعاد قالوا فلياتينا بها كما ارسل الاولون قال ها بسر. كما ارسل الاول يعني انبر الرسل السابقين الرسل السابقين كيف جاءهم ما ارسلنا قبلك الا رجال يوحى إليه. كل الرسل اللي قبلك رجال بالنوح لهم كل بشر يعني لا. يعني هذا يعني كأنهم قالوا يجي لنا ما كان الرسل الأولين. قال ها الرسل كانوا ما كانوا بيقولون ما بيقولونهم ولا بيقولوا قال انتم الحين انتم <تصفيق> يقولوا إلا كما رسل... قال, يأتينا كما رسل قال كيف كان الأولين ما إلا يوم وإذا عمعكم شك في ذلك فاسألوا قالوا وما أرثلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم رجال بشر ما بلن الله يوحى إليهم هذا ذي يميزهم، فاسألوا أهل الذكر اسألوا أهل الكتب السابقة اسألوا اليهود والنصارى ذي عندكم سألوهم وش كان الرسل السابق كان بجيهم ملائكه كان بجيهم جنس آخر أو بجيهم بشر ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا أنتم ما دريته ولا فاسألوا أهل الذكر وما جعلناهم جسد لا يأكلون الطعام وما كانوا هذي ما كان مني قال الرسل جسد اجساد فضت ليه قالوا رجع نجده قالوا ليه قال هذا قال من هذا رسول هو بيأكل مثلا أنا ويه بيأكل مثلا أنا אדם مثلا أنا بيأكل طعام وبيسير في السوق وبيمشي بين الناس وبيفعل كذا ما هو سامي يا رسول قالوا. قالوا ما جعلناهم جسد ما ما بلجعلناهم بلجثث مثلكم اوادن مثلكم احياء مثلكم ما بلا الفرق بينهم وبينكم الوحيد قالوا وما جعلناهم جسدا يعني جسد بدون روح لا يأكلون الطعام حين قالوا ليش بيأكل الطعام وما كانوا خالدين ايضا يعني نشتينهم ما هم لا بشر مثلكم ايضا بي بي بي بي بي بيموتوا مثلكم لأنهم قالوا كانوا يشتلاشع يعني هو البشر وبرجعي ووته ليه يعني كان عذبوا بذية بشر وباي ووته مثلا ناف ليه كفي نبي كان ها كلهم الرسل كذا ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناكم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين قال انه قال ايش وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم قال ثم صدقناهم الوعد صدقنا هؤلاء الرجال الذين ارسلنا الي ادوحينا اليهم صدقنا وعدناهم بالنصر ودعوا وعدناهم بهلاكهم اذا ما رضوا ففعلنا صدقناهم الوعد يعني نفذنا ما وعدناهم وهو أن نصرناهم واهلكنا اي هذ يخالفون وان فان أنجينا انجينا هؤلاء الرسل ومن نشاء وذي, بقى... وذي يعني اراد الله ان ينجع يعني كان قالوا ما حضر على ومن آمن لأنه بعضهم قد يكون ما قد دخل في الإيمان فيجيهم الله مهم يعني كان بيحيانا يعني يهلك رثة القوم ولا أكثر القوم ويخلي ناس ولا ما قد آمنوا بعضهم عبد مصلح في بقى ولا مثلا قلنا مثل الأطفال مثل الأطفال مثل كذا ما به يعني قد يتركهم الله إذا أهلكنا إذا أنجينا الرسل ومن نشاء يعني وناس معهم أنجيناهم وأهلكنا المسرفين المسرفين حتى نفهم من المسرفين المتجاوزين الذين زادوا أدي زادوا في الطغيان فنهلكهم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعجلون يقول الله يعني حتى في هذا اسلوب قسم يقول والله قد انزلنا اليكم حاجه حاجة تنفعكم كتاب فيه ذكركم ذكركم يعني شرف لكم تخليد لكم. لكم ذكر لكم للعرب وخلد الحراب خلد اللغه خلد ال... يعني قالهم يعني يعني ماي تشييف لم تشييف لام قال إذا وإيش مالكم كذا أنزلنا إليكم كتابا به ذكركم ذكركم وشرف يعني شرف لكم ذكركم ويعني وشرفكم أ فلا تعجلون من تو أفكار تستفيدوا من هذا الأمر وترتاحوا لهذا الأمر ت تعملوا يعني تنقادوا المخلصين لكم أول من يعني يستجيب له. لهذا الدعوة يعني لو كانت هذه الدعوة اللي سا... يقوم ثا غيركم ولا أمة غيركم مني لهم مجد من يبادلونه يعني بيجي للمجد وشرف في ذكرهم أهل التعجيلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وإن شاءنا بعدها يوم آخر كم قت قصمنا من قرية يعني كم قت أهلكناها دمرنا قالوا القصر كان مبالغ شدة في ال في ال في الإهلاك في ال... في, ال... في, ال... في, ال... في, ال... في كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها هذا المناخ، وخلينا يعني إذا المراد قال كم انشأ... من, قرية يعني من أهلها. يعني كم من امه كم من أهل أهلكناهم كانوا ظالمين، ما... يقول إن إحنا أهلكنا بالقرية أهل القرية، لأنه قال حتى قال كانت ما بتظلم البيوت ما المراد كم كان من أهل كانوا ظالمين يعني دفمناهم. وأنشأنا بعدهم قوما آخرين أمام آخرين في حتى في أماكنهم أحياناً قال, من قال فلما أحسوا بعثنا إذا هم منها يركضون قال كانوا بيزبروا كذا يفعلوا هذا يتصرفوا كذا قال كما أقرب ال... ال... ال... الهلاك الباجي عليهم بيقولوا يبدعوا يتحاربوا لكن إذا هم منها يركضون يعني بيعاندوا بيقولوا لا ما بصنجل علينا عذاب بصنجلنا كذا بصنجلنا كذا ولا يرغبوا وجاء ال... بدأ العذاب أحياناً بيبدأ ما بيجي يفجأ كله عليهم أحياناً بيروه بيجي بفرصة قالوا أرادوا أنهم إيش لما أحسوا بأسنا وهلاكنا إذا هم يركضون إلا قدم يعني أمر مفاجئ إنهم يقول لها دولة دي بيحجدوا ولا هم قدم بي إيش بيرخبوا قال لا تركبوا ما عاد هناك إذا هم منها وش إذا هم منها وش فلما حسوا باعتنا إذا همنا القرى كتم من المكان الذي يكتبانها للأهله يهربوا يجروا جري لا تركبوا قال لا لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنهم يجلسوا في بيوتكم ومكان الطرف والرفاهية لعلكم تسألون يعني كان في شيء من التحكم في موسخ رياضهم رجعوا ربما تجوا في أماكنكم ورجعت يكون يكونوا من الناس ويطلبوكم يعني حمروا تسألون بعضهم قال قال إذا كان هناك ربما يكون هناك لهم شرف بعضهم ومجد وكذا ويسألوهم الناس ويش يسووا وكيف يسووا ويستشيرهم في الأمور ويجي ناس يسألوهم الحاجات يتربوا منهم ناس قال هرجعوا ويجي لكم صلاة أهلكم وخدمكم وحجمكم ونجل السائرين ويسألوكم يعني كانوا يقولوا فده والوسع وهذا فيه من استخرية يعني ما عد معكم خلاص ما عم معكم مفر لأن قالوا يا ويرنا اننا كنا ظالمين. تحاسبوا ما يرجعوا تحاسبوا. لا لا يرجعوا إلى ما أطلت تنفي. على يقول في المستقبل. يقول تسألوا تسألوا في المستقبل. كذا كذا كذا الناس صلاكم ويصرفوا وش كيف يسووا في ذا الموقف وكيف وكيف يعني ما عاد سواهي قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا, يا ويلنا يعني بيدعوا الهلاك يا الويل الهلاك يعني كان قالوا يا هلاء احضر لحنى وقتك يا موت يا هلاء احضر يا ويلنا إنا كنا ظالمين كان إحنا ظالمين engineeringين قد بأنهلك فما زowerت تلك دعوان بترروا يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى جعلناهم حفيدا لما, لما انت وكل يعني ١٣٤٠٠٢٦٦٨٤٦١٫٠٦٢٦٤٦٦٦٦٦٦٦٦٦� حصيد يعني ادي بيقضحوه من الزرع ادي بيجزوه بعد ما اخطو الزرع ورجع جزوه مثلا, مثلا البر ولا ورجع في فالأرض مسجح قال اصبحوا كذا اصبحوا حصيدا خامدين ما عد فيهم حركة ولا نفس ولا شيء انتهى هذا الأقوام ذي قبل قربة الأمم السابقة بيقول لها المكة عانيا ما بيجوا عذاب حيحة ولا كذلك بعضهم كذا بعضهم بيجي لهم يجي بجيلهم أمارات مثل ذالك هذا ال يعني هذا صالح أوله كثلاث أيام جاي تخبوا ويراحب وكذا قال فقالوا لنا إننا كنا ظالمين فما ذالك تلك دعوام حتى يجعلنا يدعوا بيعني بالهلاك وبيصيحوا بالنجباء عليهم باهلكوا قال حتى يجعلناهم حفيدا خامدين قال من هذا الشيء هذا علي قد حصدوه قد جزوه خامدين معلم اي حركة وما خلق للسماء والارض وما بينهما لاعبين ما خلقنا قال السماء والارض لعب هكذا ما خلقناهم الا بحكمة وب... يعني وبتكليف للناس ووراهم شيء يسمى حساب وعجاب ما هما بالله كذلك كل واحد يسوي يدي يبدي يعني ما يمكن ان احنا خلقنا السماوات والارض كذلك بلا اللعبه هي بامر ما يعني بأمر يعني محكم ومتقن ومرتب عليها أمور ومرتب عليها يوم آخر ولا قالوا ربما بعضهم يقولون انها ما يعني, يعني كأنها بل الظلم حين يحلق الله الناس يجوبها قوي ويصلق على الضائف والله يمكنه جعل فيها قوة ويجوبها بعض ورجع جعل قوي يظلم الضائف وخلاص يظلمه يظلمه بس كم من ظالم يحيش على أقوات الناس وعلى أرزاقهم وكم من مظلمه بي يستعبدوه ويشقلوه وي... وبعضهم يقتلوه بعضهم يعذبه ويرجع يموت الناس وخلاص يعني وربي قادر انه هي إنسا انتسب لهم وخلهم كذا وبس ما هو معقول إن هي على يتمكنوا ناس ويظلموا ويظهرون ناس وناس يوم مظلومين ما توري ولا يجي لهم أيه ولا يجيب أي شيء يجي ما بهن إنصاف ولا هي والله هذي جعل مثلا مكنهم مكنهم وجهدهم نعهم بلاش اذا لابد ان هناك يوم يكون في التناصح صار ما اذا السماوات والارض ما خلقناها لعب علي يعني مرت عليها امر ويترتب عليها وبالتكليف وبهناك يوم ايش يعني يترتب على يعني ما هي الا كدار امتحان وبيترتب عليها يعني يوم يوم الجزاء قالوا ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما هم بلا لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناه من لدنا فأحتجينا لخلقكم كذا يفسو إننا كنا فاعلين يعني مش الله ليشتريات ما نشيل له واللعب وما حاجة ما لها فائدة قال بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهن قال بل نقض بالحق بل نقض بال يعني بل بنقض بالحق على الباطل يعني إن إحنا بالن... نيجي على الحق يضرب الباطل فندفع يعني يذجم يذجم كذا كذا نقذف الباطل ن... ايش نرجم بالحق على الباطل فيدمغه يدمغه يعني يهلكه ما بلاك انه احنا قال يدمغه كأنه بيجي في مركز في مركز الاحتاد من الدماغ يقول من حين يقول في الدماغ يدمغه كأنه بيصيب في محل في محل الاحساء البو فيه ولا محل الدماغ ولا محل الحساسه دي حتى حتى ينهي يعني في مكان ضعيف لان الدماغ بله مكان ضعيف قالوا حتى رب بيد قال كانه يعني كانه خيل الحق بظلاله من الحجر يضرب بها في مكان رك من الدماغ قال بل على بالحج على الباطل فيدمغه فاذا هو ذاك من الباطل ولكم الويل مما تصفون حين يعني يقولوا ما يعني ينكر النبوات وينسوا وينسبوا الى الله الأولاد، وله قاله وله من في السماوات لا وال والأولاد لأنهم رجع بيقولون حين قال الملائكة إنهم إنهم يعني إيش إنهم أولاد الله بناته، قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون قال الله لهم من في السماوات والأرض كلن ما أحد ابن ولا ولد هو ملك لهم كلهم يعني كلهم عبد له. ومن عنده يعني ذي عند الله ذي مقربين عنده من عنده يعني لأن مقربين عند الله قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ما هذا عند الله ذي ما عن الله. لا يستكبرون عن عبادته فليش يتشاجعلهم عليها هم عبيد لله بيقعد. لا يستكبرون عن عبادته قاعدين في ربي ولا يستحسرون ولا ولا بي, ولا بي بيستحسر يعني بيتعب بيحسر بيقولوا يحسر واحد يعني يتعب، م. وقالوا يستحسر يعني يتعب زياده قالوا فيها مبالغ، يجي بس، مبلغ قالوا, قالوا كيف يمدح ما بيتعب وياك؟ مبلغ عنه؟ كان يعني كانوا قالوا بعض ما, ما يقول ما بيتعب ولا قالوا أعمال من شأنها أن الإنسان. هذا أن يستحسر العامل له هم ما يعني في دلاله على أن أعمالهم شاكه ايه ما بي... لان ما بيفعلوا أشياء كبيرة لو... غير غير من السحر بل ما بيستحسروا اذا يستحسر يعني يحصر يعني يتعب ما بيتعبوا ما بيتعبوا في ما رفع اعمالهم يشكين مقربين عند الله وهم مستمرين على عبادته ولا بكلو ولا بملوا اذا قال مسبحون الليلة والنهار لا يفتر ما بيفتر ما بيربط ولا بي انسى مراجي واكل مستمر يسبحون الليل والنهار لا يشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني بل بل يتخذون آلهة من الأرض آلهة من, شلوها من الأرض مثل الحجار ولا الأرض أم اتخذوا من الأرض هم ينشرون ولا آلهة من الأرض هم بيبعث الموتى قال ولا آلهة بيبعث الموتى هذه بيشلوها من هذه من الحجار والأصنام ذهري من الأرض في بات تنشر الماتع يعني بات هي الماتع يعني ك يعني كيف نبي عبد وأصنام ماذا ويرضوا وما جاءت سبره لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتها قال ما يمكن يجيبها آلهة في الكون مبلغ إلى واحد لو كان فيه ما آلهة لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لو بها آلهة متعددة قال هم تفسد السماوات والأرض لأن الكون هذا فيه تنسيق عجيب وإحكام يعني عجيب عجيب الآن يصبح دقة غريبة يعني إذا الحين نفس, نفس البقاء هكذا ما يعني يحتاج إلى قدرة عجيبة بقاءة استمرار خليهم ما إيجاد إذا الحين بيقولوا حركة هذا الأفلاك الأرض كيف حركة الأرض حركة الشمس حركة القمر وحركة المجرة كلها المجموعة الشمسية وهناك ملايين الملايين الملايين من المجرات وكل مجره فيها ملايين من النجوم وكلها فيها حركة لا يوجد بذام مجي كوارث كلها مستمرة وكلها آلاف السنين وكل وحركة مستمرة ودقيقة في الارض بتدور على الشمس فالسنة مرة دورة كاملة وتوفرها وهكذا كل في كل سنة دور مرة القمر بيدور على الأرض في السنة في شهر مرة يعني بيدور زورة كاملة وهكذا مستمر ومع ذلك ما بيجي اضطراب ولا بيجي شيء لهبه أكثر من إله من يجي خبص ويجي يعني يعني يعني يشتدى العالم كله لا يمشي محد الشمائي هذا نعم لو كان فيه ما آلهة إلا الله ولا فتدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون يعني نزه الله رب العرش رب كل شيء رب الملك هذا عما يتقول من أيش من من آلهة مع الله لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون هو هو القادر الوحيد أليس ويش ما بده ولا حاج يقول له لك لكن هم يسألون إذا يفعلوا أي شيء يأخذوا يعني كل مخلوق بيحاسب لكن ما ربي ما حاجة به لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون هم يتخذوا من دونه آلهة كل هذا شو برهانه؟ والله قد معهم قال ما ما آله غير الله. هذا دليل عليها. هذا الدليل على أن هذا آله. يعني هذا هذا الأثناء مجموعة من دليل عنها آله. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي يعني هذا يعني الذي في القرآن هو ذكر الأنبياء هو ذكر هو ذكر يعني الذي في ح في وقته وذكر الذي قبله ما في شيء. هو يعني الكتب السابقة كلها. يعني في التبليغ في, في التبليغ. ما أمر الله تبليغه ما في شيء هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ما في شيء هذا آله حاتو دليل على أنها آله يعني كأنه بيقول حاتو دليل على الآله ما به دليل على ال على إلا ما دليل عقل ولا دليل من النقل دليل عقل ولا دليل من الله إن دليل من عقل وين هو ما ما في شيء وإن دليل من النقل فهذا مع ال ذي معي ال ال الذكر ذي معي هو نفس ذي في الكتب السابقة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ما في شيء إنت تأج كله ينفي وأيضاً كله في السنة السابقة بتنفي ما بتأج ما بتثبت أن هناك عليها أن الإسلام هذا عليها مثل ذكر من معي عن الآن لا هذا ذكر قديم معي القرآن لا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ذكر والله إذا أشتديهم قارب الله ما هو الذكر من معي يعني ما اللي حصل من معي ذكر الهم إن... لأ ما هذا؟ لا اللي اشتريناه بايسبورج قالوا ذكر من معي يعني فيه يعني هو في الذكر دي معي يعني المقاربين لي ربما يرضى ما المقاربين له من قبل يعني الكتب هذه ال هذه الكتب الحالية يعني هذا ذكر اللي مل معي يعني من قبل هذا لك الأمة بأن الله لا.. لا نعم لست يجيل فيه دلالة يجيل فيه دلالة يجيل فيه دلالة على أن نبش يعني نبأ إلى غير الله قال رب هذا فذكروا عليها غير الله قال قال ذكر الله قال بأن هذا القرآن هو الذكر الذي جاءهم به وأنه لم يأتي بشأن يخالف الكتب التي أتت قبله كالترات والإنجيل فهم صدقوا لها وأن ذلك ذكروا من معي ما بلا شيء يشينه مثل الكتب السابقة ما قال خالف الكتب كلها ما خالف. قال ذكروا من معي وذكروا من قبلي يعني كان فيه هذا ذكر أممعي يعني التكليف هذه معنى وذكر الكتب السابقة ذكر أممعي يعني ما نحتاج له الناس الآن وما في, وما في الكتب السابقة وذكر الأمم السابقة ولا في أي شيء من أي شيء الدعوه بل اكثرهم لا يعلمون الحد فهم معرضون لأن الجحن يقول لان كما قال لهم مش قال دنيا ما بلا رأينا آب آب أنا كذا كان بيسبروا كذا بحثوا فإذا بيستنكر عليهم ربي لا اوكي لا يجعب أباكم قبلان مجاني بس ابنهم مثلا يعني قمعكم عقول هذا أمر مدرك بالعقل إن الحجر ما بتفيدك ما بتنفع ولا بتسبره ما يبار لك ولا هنا عليك بل أكثرهم لا يعلمون الحج ما بيعرف العجل ما بلا معانده فهم يعني ما ما بجمعهم اعتقاد إنهم على حج فهم معرضون بيرضوا عن أي شيء في حج وما ارسلنا من قبلك يعني ما يعني ما علم يعني ما, ما معهم حد حتى يعلمه اكثر ما معهم شيء يستندوا اليه يعني حد ما بالله إعراب عن الحق يعني ما ما معهم دليل يعتمدوا عليه حتى يعلمه يعني ما معهم علم بما يدعون ما هو حق حتى يعلمه فهم أرذون إذا إذا ما بلامثاثهم أرذين عن الإيه عما جاء به النبي عما جاء به الشر هم أرذين ولا في الوادع؟ يعني ما هم مثلا أشك عليهم ونجد جالهم اشتباه بأن هذول آله قال ما بيعلموا الحق ما بيعرفون بي فيها حج مثلا وهم ب فهم أرذون عن هذا الأمر يعني ما هم مسألة النبي يبحثون عن الحق ما هم مسألة النبي يبحثون عن الحق إيه ما أدري ما بيعلم يعني لأنهم ما يعني لأن ما بلبي يعتمدوا ما مهم أي دليل ولما لهم بي على الأدلة هم من يسمعوا كلامه إذا الحين يعبدوا هذا الأصنام ما معهم دليل ما بلبي جلدوا أبائهم ما معهم دليل يعتمدوا عليه فلذا يعني ما بيحاولوا يتباهى الحك ولا فلذا هم معرضين عما جاء بالنبي ما هو اللي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا يعني قال كل وقال هذا في الكتب كلها ذكروا ما من قبل إن ما يعني ما بشير إلا, إلا الله لا إله إلا الله قال وما أرسلنا من قبلك من يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا. كلها سبحانه بالعباد يكرمون احنا قال اتخذ الرحمن ولدا يعني جعل له ولد من الملائكه قال فعيا قال سبحانه نذهر الله عن ذلك بل عباد يكرمون او كان الله بيعلمنا ان احنا نقول سبحانه اهي لكن نادي قالنا است من الدعاء الملائكه بنات الله بالعرب قال وقال اتخذ الرحمن ولدا يعني جعل اولاد من الملائكه قال سبحانه ونذهر عن هذا بل هم يعني ما مسألت انه بنجزه يعني مع ذلك هم لهم مكانك بل هم يعني بل هم الملائكة هم عباد عبد لله ما هم في مكان الآليا ولكن هم يعني في الواقع هم مكرمون لهم درجة رفعة بل عباد مكرمون يعني الملائكة لا يتبقونه بالقول وهم بأمره يعملون قال هذور الملائكة ما هم آليا هم عباد مكرمين وما بيسبقوه بالقول يعني ما يمكن يعرضه لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعني كأن ذي يعني في أي أمر بيانتظروا كلامه ما هم جايين يفعلوا على ما أرادوا إنه كأنه يصير إن كل في كل أي موقف هم بيانتظروا إلى إيه كلامه ويعملونه ما بيسبقوه لا يسبدونه بالقول ما بيقولوا بيفعلوا كذا ولا يفعلوا هي إلا بدئه أمر الله بالله لاش بيكونوا بالقول اشكين ما بيعارضوا فيه بيعملوا وهم بأمره يعملوا ما بيعارضوا يقول بيت بروخ هذا قبل يقول شيء وهم بيعملوا كل ما امرهم يعلموا ما بين ايديهم وما خلفهم قال ما بين ايديهم يعني ما تقدمهم يعني ايش كل ما تقدم يعني بيقول ما بين يديه كل ما تقدم وما خلفهم يعني المستقبل ما بين ايديهم الماضي وما خلفهم المستقبل واحيانا يعني يديهم الحال يعني الآن أعمالهم إيه ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يشفعون هذا رأي حتى الملائكة تقولون آله أو نبى يشفعون قال لا يشفعون إلا لمن نرتضى عذير تذيرك وهم من خشيت وهذا للملائكة من خشية الله وخوفهم منه كان الخشية, الخشية الخوف مع تعظيم قال خشية الخوف مع تعظيم وهم من خشية الله مع تعظيمه وش فيجون عادم خائفين عاد فين وير يعني عادم متحذرين يعني يعني إن الله ما بحكمه فوق قدرته والناس وكل عبيده حتى اللي يطيعوه وين قالوا له قبل يوم عادم على خوف اللي ما عرفه من عظمته وقدرته وشدت إيش عذابه فيجو خايف حتى مع إيش مع إيمانه ومع انتثاله فلذا حتى كان بي الخوف الكبير أكبر المؤمنين كيف كان في أمير المؤمنين خوفة. مع أن إيش قد ضمن الله الجن قال يعني هكذا المؤمن يجوم مع مع إيش مع يعني خاشع لهم مثليينهم وعادم إيش مش يقول يشتي يقول هم بعيدون كل البعد عن عن مقام الإله الألوهي يعني جم آله ما يمكن الجوا إله قال وهم خاشدين مش يقول ومن يقول منهم إني إلههم من دونه فذلك نجده جهنم لا يقول واحد أي واحد يقول من الملائكة الملائكة هذه بعيدة المقارنة لا يقول واحد إنه من إنه إله إنه إله إنه قال فنجده جنة ما ما إنه مصير ما يقول مصيره جنة يقول بدون الله يعني غير الله يعني ما يقول ما يعني كان يستني هو أي اسم الرجل إله الله سار أبوه كذلك يعني كان من دون الله يعني ما هو الله ما معناه دون الله يعني ما يعني إيه. يمن يقول منهم إن إن إلههم من دون الله يعني ما هو الله هو إله فذلك نجزيه جهنم قال مصير جهنم له من الملائكة المقررة لو يقول واحد يدعي الألوهية كان يجزيه ربي جهنم لكن ما هو حاصل هذا بلاب هذا شر لا يحصل نبذه الناس إن ما عمل مكلفين مثلا عبيد لله عبيد لله صحيح إنهم مكرمين وما يعني مستمرين ودائمين في طاعة الله لكن بعمام النادم الزبر اللي هي بعيده هم عباد لو يقول واحد لو يقول واحد على ما بتقولوا انه اله انه قال ربي بيجيني جهنم بيدخلها جهنم وانا ذا بايكون اله ومن يقول منهم اني اني اله من دوني فذلك نجده جهنم كذلك نجد الظالمين يعني هكذا اذا جزاءنا للظالمين وعف للظالمين الظالمين كان فيها تجنح يعني لانك تظلم اذيك هكذا يقول كذا قد ظالم وبعد من وكذلك نجد ظالم من اي واحد يظلم بارك به جهنم فانه له كيف ما هكذا نجد الظالم اولم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا ركتا ففتجناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون قال ما يرى الكفار, الكفار قال الذين كفروا استغرب حين استعمل الذين كفروا هذا شيء عجيب لانه الحين اكتشفوا يعني بيقولوا الآن العلماء العلم الحديث بيقول كانت السماوات والارض كلها كانت كتلة واحدة كلها كتلة واحدة هذا الأجرام ورجع وانفصلت وحصلت التكوين الذي نحن علم كانت يعني الأجرام هذه كانت متصلة كلها ورجع انفصلت ايه ايه طول كله الظاهر نكذا يقول كان كلها متصل ورجع جاء انفصال وحصلت الأرض، حصلت الشمس، حصلت الكواكب، فهذا الحين اجتياح بيقول، يعني الآن الكفار بيقولوا بهذا، ورجع بيقول الله أولم يرى الذين كفروا ما بيرضوا الكفار، إن إن السماوات والأرض كانت رزق يعني مستثلا، السماوات والأرض كانت مرته رزق يعني ملا ملا ثلاثين، الرزق يعني هذينه ثلاثين، ففتقنهم. فتقنا يعني فصلنا الأرض وفصلنا السماوات وجعلنا الكون على ما هو عليه الآن وجعلنا في الأرض ماء وهذا الماء أبيء يعني وحتى كأنه يميز هذا الأرض فيه ما ماء والماء هذا يعني يمكن أن يكون في حياة الكون يعني الأرض يعني وجعلنا من قال فتقناه ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. حين يقول اولم يرى الذين كفروا يعني دا ايوه نقول له هنا انا مكرهب دي بيعرف بي هذا الاشياء الحين قال هل... لكم قال لكم عجيب يعرف هذه الحكايه يقول اولم يرى الذين كفروا ما بيرون الكفار دوله كيف يجاوز السماوات كلها والارض كانت رك نبي يقوله نبي يقوله بعض على الظاهر هم من القديم لكنه الحين قاعد بايش مثل هذا يعني الذي يمكنه ان يكون هناك الكلام ما ان يكون كان الكلام يجب ان ورجع فصلناهم، الكلام الكلام يجب كان الكلام ان يكون هناك الكلام يجب ان الكلام يجب الكلام يجب ان يكون ان يجب قال الله الشيء يقدروا بيه الظاهروا من القديم ما قال الله أنها لا لا شيء وهم تارين كان هم يقول له ما قدروا يدوروا باستنتاجهم وبحوثهم يعني علم الفلك ذا هو قديم هو قبل الإسلام ما قال الله أنه بعضها ما قدت يعني تأكدت إلا الآن قال بعضها ما بيتأكدوا إلا الآن إنها إيش إن كانت كذا حينها أكدوا علميا وقال قلنا في الواقع أنها كانت من القديم وذي تفسير كانت من المتفلين جماعة قلنا رفهم تفسير مثلها يعني ذكر الإمام الهادي والإمير المؤمن عبد الأبي طالب والإمام زيد كان كانت السماوات والأرض كانت منتفصلة ورجع أيض قال اتصلناهم بلا بعض المتفصلين بها بلا تفسير ثاني وكان كل شيء الأرض السماء كانت منتفصلة ورجع فتق ربي خزاده يجي من عمضة والارض كان متفسلاه ورجع ربي فتاجه وحرجنا الاشياء لكن بعيد قال يعني المفسرين كذا ولكن بسحيه وذا لكن خشنا بتفسير بناء من المؤمن كذا قال أول منر الذين كفروا للسماء ترى ذكاة تعرفكم ففتجنهما من الماء كل شيء حي الماء يعني يعني, يعني أساس الحياة. كل الاشياء الكائنات الحية. الإنسان الحيوانات الأشجار كلها تستند إلى الماء في المكان الذي فيه ماء توجد هذه الكائنات الحية المكان ما فيه ماء ما فيه ايش كائنات حية قال ما قد وجدوا أي كوكب صار على ما رأيوا فيه ماء مياه بصراحية الحية قالوا جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون مرسل وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم يعني خلق الله في الأرض جبال جبال رواسي كانت ثبت رواسي أن تميد بمجلالات إدماعي للتطرف وهذا المعلومة وهي عجيبة قالوا إذا الحين هم بيقولوا أن الأرض الآن بيقولوا أنها تشرة عرضية وتحتها تشرة يعني طبقة يعني الطبقة ذي بالعيشة الآن عليها طبقات جامدة بس تحتها طبقات سائلة طبقات غازية يعني أن المفروض إنه مع يعني مع الحركة وما كذا عندي في يعني جب يعني التمايل والاضراب وانفصال والسؤال يعني حركة ما امتحن يجي بشي ما لكن قالوا إن الجبال بتثبتها ووجدوا أنها بعضها بيجوا مع عروق نازلة لما داخل يعني بجي دا نازل في الأرض يعني يعني حتى أنا سبحان الله لا يجي يعني لأنه اتحرك الأرض. إيه اسماعيل يعني تتحرك كذا وكذا قال وجعلنا في الأرض رواسي أنتمي دبيم وجعلنا فيها فيجاج نسبولا قال جعلنا في الأرض الجبال وجعل في الجبال فيجاج الفجاج هي الطرق لا الطريق بين جبلين قريب فج بين جبلين <تصفيق> قال وجعلنا في أحسن نقول إنه بين الجبال وجعلنا فيها يعني في الأهل في, الجبال في الجاج. وهذا نعمة أيضا يعني يتجسر انتقال الناس من مكان إلى مكان لأن الجبال الأحيانا بتحف ما بيستروا بيجوا فيها طرق بين الجبال دجاجا سبلا لعلهم يهتدون قالوا لعلهم يهتدون إذا تعملوا في هذا وكيف خلق الله هذا الكون يصلح الناس يعرفوا يا ربي يعرفون بخالق وأيضا لعلهم يهتدوا قالوا للطرق لحين في طرق قليلة إذا به جبال وخذا ما بيجوا طرق قليلة هذه بين الجبال لو هي كلها جبل فاصل بين هذا المنطقة وهذا المنطقة ما بلق نطلع من فوق الجبل ما واحد من واحد أحد منين يجي من هنا ولا من هنا ومن بعد ياسيب حين جم بلق يترك مساحة له هالناس جمعهم جمعه وجاء قديم مثل العلم. واهتدوا به قال وجعل السماء سقف محفوظ وهم عن آياتها معرضون جعل السماء سقف محفوظ يعني كأنه في يحفظها الله لا يجي فيه أش ما يجي فيه, فيه تقرير ولا يجي فيه تخريب ولا يجي في تلاعب. تقول يعني من الشياطين ولا من غيرهم حفظها الله وأنه يعني جعلها كذا يعني إنها محفوظ يعني كن نفهم أيضاً أنه أنه يحتاج إلى رعاية من الله حفظ من الله. ولا أنه من يجي فيه أش من يجي فيه الطراب يجي فيه خراب. الله عز وجل بيها. قالوا عن السماوات فمحفوظة وهم عن آياتها معرضون. هم ما يعني معرضون عن هذه الآيات في السماوات والأرض. م. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. قال هذه خلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق القمر كلهم في فلك يسبحون. قال يعني كل واحد مهما سار كل واحد يعني بالنفهم من هذا الأربعة. ها الآن الآن في بلوق. إن الأرض هذه بتحركة على حركة دائرة حول نفسها بنشأ من على رونها وحركة حول الشمس بنشأ من نفس الأرض إذا الشمس به ثابته قالوا كذا والقمر ايضا بتحرك حول الأرض وجاؤوا استمروا على هذا يعني العلماء استمروا على هذا وجاؤوا بيدمعنا إيش يعني ليش تبي يقول يعني إن الشمس ثابته ما بتحرك والله بيقول انهم كلهم بفلق ومنهم كلهم بفلق لا هذا هنا بالنسبة للشمس ورجع بعد فترة يعني زمان اكتشفوا ان الشمس ايضا بتحرق ومعها حركة كلها هي والمجموعة هذه لها انها حركة دائلة لكن حينها مع مجموعتها ما بتفهم يعني الارض والقمر وهذه وعدة كواكب تبع الشمس وكلهم بيدوروا يعني بس يمكن تدعى الكواكب بتدور على الشمس كلها واصل ايه على الشمس دوره وش وش الشمس في ورد كواكب هذه يعني في المجره والمجره في يعني ان الشمس بتتحرك في الله يعني قال الله ان الشمس هذا هذه المعلومات. بقينا, بقينا في الشمس والقمر واضح كل واحد بيتحرك بقينا ما ذكر الله ان الارض يتحرك فه؟ وذكر وذكروا ان الليل والنهار مم. بيتحركوا فالواقع اذا به الارض هي طرف نهار وطرف ليل وين بيتحركوا جمعة؟ اذا اذا مشي حركة الارض بيمشي ال من جاه والنار من جاه مم. مع حركة الارض هاته واقع يوجد نصها ليل ونصها نار يعني نسخة في كيف تدور لا هو ناهي لكن الأرض هي نفس الوقت بتدور وهي فيها نص ليل ونص نهار وهي نفس الارض بتدور على الشمس إذا الليل والنهار بيصيروا زائد بر الليل نهاره الليل والنهار بيصيروا كلهم كذا مال ها تمام تبا اذا ايضا كان فيها هذا كان على أن الأرض نفسها هذه بالحركه الحين يجي الليل والنهار بيتحركوا بيسبحوا في فلك في فلك يعني مع مدار حتى كان الفلك الفلك المسارات الجاية. والجبار فيه فلك. كله هو من الأرض. الأرض. يعني كان الأرض لأن الأرض هي جزء هي كلها جزمان. نصها نه... ليل ونصها نار. وبنحت إحتمال هذا إحتمال حين قالوا نستعلم كيف أن الليل بيصبح في فلك والنار بيسبح في فلك يعني في الحرب ما زبر الله ذي المعنى حين جميعهم بيتحركوا من الأرض وفي مدار معين الليل يعني الليل بيدور على على الشمس ونار بيدور على الشمس السنة دورة كاملة لا ما هي فلك الفلك يعني المسار المسار وحتى اكثر من مسار دائري يعني الارض بيصير يعني يدور دوره هذا الحين هالارض هي بتدور دوره حين يقولنا الليل والنار بيبي دوره بيسبحه في في فلك يعني هالارض يعني هالارض كلها بتصير في هذا فلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلده فامتى فم الخالدون الحين قالوا انهم با ينتظروا لما يموت النبي ويسلموا شغلته آه. قال ها وإذا ما النبي ما قبى خلدو إذا متنت أبا مال خالدون ما حد متخلد لا أنت وراءه كل نفس لائقة الموت كل واحد بايموت بعد ربما في قالهم لائقة الموت إشارة في فيها ألم الكل نفس لائقة لأن يدوق الموت كل واحد بايدوق الموت والدوق يعني إما جو حاجة فترة والله لا يجيبه ما مضمون الحال كل نفس لائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه قالوا احنا بنبتليكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون كلكم هذا فيها رد على الناس دي بيقدروا بيغلطوا ويحكموا على الناس أحكام ظاهره يعني كما رأى وحد فقير قال لها فتن ولا من ربي من يرزقه ولا رأى وحد مكيف قال هذا هذا ل... صورتي طيب بسر كيف ربي بي بسهل لأرد يعني انه وبعضهم العكس يقول لا لو عندك مكيبين جوار فسول ما, حمي... ما تقال بيجيهم ربي بي هبلهم علامة النفاذ وبسر ذاك مسكين حمام عشيب ذاك بترحين طيب المهم بيجعلوها مكايب بعضهم كذا وبعضهم كذا فالله بيقول لا الغناء ما هو معيار والفدر ما هو معيار المغيار هو الصلاح بيسبر جوف واحد فازل وهو غني جا واللا فازل هو فدير جا وكذلك بيسبر جوف واحد جيد وهو غني قناع كبير واللا جو فدير ما هم عيار فلذا قال كل نفس لا الموت موت وأبلوكم بالشر والخير بإذنها بنبتلكم كلكم بجيم لكم سواء شر وهو النقص في الأموال النقص في الثمرات النقص في مثل الأرواح النقص في كل ما يحتاجه للإنسان والخير كذلك إن إنعام إن إن إن إن إن إن على الإنسان الله هو ابتلاء يعني جي فيها ابتلاء للناس حين جي معه واحد ما له ابتلاء وحين جي معه مع شيء هو ابتلاء له, هو ابتلاء له. كل واحد نبلوكم بالشر والخير فتنة كلكم قال بيجي لكم نبتليكم بالخير وبالشر وهو فتنة يعني إذا ما هو ابتلاء فلا نجعلها أشي لا نجعلها معيار لا نقول قلت له فلان ما نهم هذه لا لا فصل ولا من, الرب... من يوم خيف ايه... بيصبر ربي يرزق واحد لأنه يجيد وبيصبر واحد يوم فصل ربي لأن نحن ذحين عين يبشروا صح نحن بالره ناس جادوا بي الله عليهم هم بنعم لكن بنراه ناس يعني مرضة واعداء الله وهم مرتاحين أكثر منهم بكثير يبشر ذا الكفار كيف معهم أموال و يعني أموالها طاهلة ما قدي علامة وبهناس سن بيسبر يوم جاد يعني بهناس يوم فقراء ولا يوم آه نعم قال إذن كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون قالوا برجع ترجعوا إلينا كلكم ونبسر كل واحد يعني وكل واحد على حسب ما عمل على حسب هذا الابتلاء إن جاء مع نعمة شكر الله عليها بيثيبها الله وإن جاءوا تبطر فيها هو وتغى فيها في الله والفقير كذلك إذا جاء وصبر على هذا البلوى وأطاع الله ما أصى ولا شي بيثيبها الله وإن جاءوا ما صبر عليها ونفر واخذ يسرق والله يتعدى على الناس والله يصخط على ربي في بيعذبها عليها كلكم قال ايش بيثيبها الناس ترجعون وكل واحد بينار جزا إلهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفحة 352 سورة الأنبياء صفحة 325, 325. وإذا رأىك الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأىك الذين كفروا إن يتحذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلياتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون طلق الإنسان من عجل ثوريكم آياته فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن جهيم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل سأتيهم باثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم منظرون ولقد استهزئ برسل من قبل كبحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلعكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 وَالْإِنْمَاءُ لِرَكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْدَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَادِينَ الْجِسْبَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها مفقال نافع وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون <تصفيق>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 قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَيُّ اثْنَيْنِ بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلِ الرَّبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وتالله لا أكيد بعد أن تولوا مدبرين قال الله تعالى وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ إِلَّا هُزُؤَعُ ذكر موقف كفار قريش قال عندما يرى النبي بيجعله محل السخرية. يحاولوا تنقص في قدره بالكلام وبالإشارات بيحاولوا يعني أي حاجة تفيد تنقص من مقامه ومن قدره واي حاجة تفيد تحقير له يعني ها إذا رأك الذين كفرؤي يتخذونك إلا عهدوا هكذا ما بيفعلوا إلا هذا الأمر يحاولوا الاستهزاء بك والسخرية بك هذا الذي يذكر آلهتكم بيقولوا كذا هو ذا هو ذي يذكر آلهتكم هنا ارادوا بذكر الالهه يعني يعني بذم الالهه لكن كانهم تنز يعني ما يعني ما يعني اجماع يسرحوا بهذا الكلام ما قالوا هذا الذي يذم الالهه يعني إن الشيء هذا يعني استحوا انه يذكره هذا من تقديس للالهه قالوا هذا يعني هذا إحنا نقول هذا كان في تحقيق له هو ذا يذكر الآلهة وإن أراد يذكر يعني يسب يذمها ويقلل من شأنها ويذكر بس أنها أنها بعض ولا ليست شيء لكن قالهم يذكر ما قال يذم ولا قالهم يذكر كأنهم اشتو إنهم ما يعني كأنهم ما أو ما تجرأوا ما جسرن إنهم يذكروا وإيش بيقول مثل ما هي عادة إذا به واحد يتكلم بكلام فكر بيقول إذا بيتكلم كلام سيء ما بتقول وإيش قال ما بتصرح به هذا مبالغه في تنزيه الالهه وتجني الالاتم ويسخروا منه يقولوا هذا يعني كان الشيء كيف انه يتجرأ هذا ما هو شيء هذا الذي يذكر الالهه هكذا دعبهم اذا كانت دعبهم السخريه من رسول الله والاستهزاء منه ويقولوا هو الذي يذكر الالهه قالوا هم في نفس الوقت هم بذكر الرحمن هم كافرون يعني هم بيقولوا يعني بيسخروا منه ليش بيذكر الآلهة وهم يعني ليه ما بي يعني اهتم بالاله مم. وهم في الواقع هم, هم محل السخريه هم في الواقع هذه المفروض انه يسخر منهم لانهم, لأنهم بذكر الرحمن كافر ما يرضى يعني بالرحمن ولا يرضى يعني, يعني يعني كفروا بالرحمن وابتعدوا واعرضوا عن الرحمن فقال هم هذيهم محل السخريه هذ يعرضوا عن ذكر الرحمن ويتركوا الرحمن هذه الذي انعم عليهم وأمدهم بكل شيء وسوا كل شيء وهم يكفرون به ولا يرضون به يعني كانه هنا عجيب امرهم كيف انهم يسخروا من هذه ويبالغوا في السخرية من هذه يعني من من اظهر بطلان عباده الاسلام وهم في نفس الوقت بعيدين كل البعد عن الحق وعن عن عن الرحمن عن الذي انعم عليهم واعطاهم ومنحهم كل شيء خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون هنا قال ان الله يعني طلبوا قالوا للنبي اذا هو صدق ان باجي لنا عقوبه الله فجاه عجل لنا بالعقوبه يستعجل العذاب الاستعجال يعني ان تطلب الشيء قبل وقته هذا معنى العجله يقول فرق بين العجله والسرعه قال في البرهان قال فارق بين العجلة والسرعة العجلة أن تطلب الشيء قبل وقته والسرعة أن تطلب الشيء في أول وقته يعني السرعة ما هي مشكلة أنك تطلب الشيء لكن في أول وقته وبجو من دون مسارعه إلى أعمال الخير وهذا أولا قال بيستعجلوا ولكن يعني بيطلبوا الشيء قبل وقته وأيضا شيء ثاردة بيطلبوه أن يحصل لهم العذاب ما قد وقت العذاب العذاب النار ولا عقوبة من ربي عقوبة عاجلة. عقوبة عن يقول الحين يقول من عاجله من مشكلة عاجله من كارثة في الطول يقوله هالساجه. ساجه متى هذا الوضع؟ هنا الظهر إن متى هذا الوضع يعني يوم ربي الصح فهنا قال نعم هنا المراد يستعجل العذاب قال هالساجه عذبنا ربي ذحين ذا هو صدق. هذا مبالغ في الإنكار وتحدي. تعدي وكانهم واثقين او أنهم يظهروا انهم واثقين انهم على حد قالوا جاء اذا كنت باجي عذاب يعني انهم متاكدين ما ماهو جاي شي هذا قصدم قال يقول يعني, يعني ايش فقال الله هكذا الانسان يعني اكثر الناس في يعني مبني على العجله في طبعها العجله كانه خرج من العجله خلق الإنسان من عجل يعني بيقول لنا كيف إن الإنسان أكثر الناس متصفين بهذا العجل العجلة كأنهم مخلوقين منها لأن هذا فيها مبالغة كما إلا مبالغة في كونهم بيتعجلوا الناس. حين تقول خلق من عجلة؟ ما هي إنسان خلق من عجلة؟ ما في شيء ما في الواقع ما عجل عجلة معنا؟ ما بلا ذال؟ ما هي ما هي. فتح. فتح. وتجوز يعني مبالغة في لا ما هو حقيقي يعني تجوز مبالغة؟ في وصفه بالعيال كأنه مخلوق من العيال مثل الحين إذا الحين وصل يصف واحد بأنه مثلا يعني سارق بيقولون ماذا قدوا السارق بعينه ولا قدوا السارق بادي بين عيونه ولا كأنه هذا كذا بيعرف في وصفه يبالغوا في وصفه بالسر نعم هذا كأنهم مخلوقين من العيال يعني كأن أمر فطري فيه كأن هذا شيء هذا لأن كثير من البشر بيستعجلوا في كثير من الأمور. برجع قال خلق الانسان من عل يعني تجوب عليهم انهم قالوا برجع يقول ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين هنا قال حالق لاجل هذا قال الله خلق الانسان من عل ساريكم اياتي فلا تستعجلوا انا بعلمكم الايات الايات ولا يعني ولا العذاب وباجيكم لا تستعجلوا بها الان لا تستعجلوا بها قبل وقتها ساريكم اياتي فلا تستعجلوا إنا بيقولوا إذا هو صدق فيجي لهم فاعجل لهم بالعذاب كذلك يقولوا إذا أعليكم فأسأوليكم آيات أنا أعلمك آياتي يعني أنه يجعلها دليل يعني دليل قالوا إذا أنت صادق فاعجل لنا بالعذاب فنجل ندري لنا صدق. لا إلا هو آيات إلا أنك دليل يشترك إذا جاء عذاب ذلك يعني نقدوا إذن الصدق كذلك لا تستعجلوا قال, قال فأسأوليكم قالوا واحين يلا يلا ويقولون متى؟, متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إذن صادق قال واحد واحد باجي هذا الموعد استفزاز للنبي بأنه يعني بيتهمه بأنه كاذب ولو صادق بيخبل لهم متى على الأقل يحدد لهم الموعد آه. قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا. قال أوه لو يعلموا هذا وراء الكفار الذي يطالبه بتعجيل العذاب ويقولوا يالله قال لو يعلموا حين يعني هذا اليوم ما من على هذا الكلام لو يعلموا الذين كفروا حين يعني هذا الوقت, لو يعلموا يعلموا حين هذا الوقت الذي أش حين لا يكفون عن وجوههم ما عيسروا يقاضوا عن وجوههم بجوههم ربطين والنار تلفحهم في وجوههم وفي كل أيتامهم ولا عيسر يسوي حاجه حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا أحد يحميهم ولا يمنعهم ولا في هذا يعني في هذا العذاب الشديد. لو يعرفوا هذا اليوم ويددركوا الصدق ما من قالوا هذا الكلام. يعني كأنه قال لو يعلم الذين كفروا لما قالوا ذلك لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بعثة فتأتي فتبهتهم. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون قالوا متى ما قال بل ستأتيكم بغته يعني ما يمكن الله يحدد ما يمكن الله يحدد متى تكون الساعة متى يكون العذاب لأنها تأتي بغته وارجع حين تجي تبهتهم ما يعني يندهلوا يعني يتفاجأوا يندهلوا ما يعني يدروا وش هذا البحث يعني كأن التحيق يتحير واحد ما يعني ما يدري وش يتصرف يقولوا انبهت ولا لا قال فبهت الذي كفر يعني في نقاش إبراهيم يعني ما عدره وش يقول افهم هنا قال فتبهتهم يعني خلاص رجع تدهشهم ويستغربوا ويتحيروا ومع يدروا ويسروا. فلا قال بل تأتيه بغتها يعني ما يمكن أن الله يحدد برجع تأتيه بغتها فجأة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ما يمكن يردوها ولا هم ينظروا ولا عدهم ممكن يبارا مم. إنهم ينظروا ويقولوا ها رحبه يعني إن ربي يمهلهم يقولوا بجعيش يعني يعني يؤمنوا بالنبي ويمتثلوا له خلص يعني أنها غلط كبير إنهم يستعجروا العذاب هذا ما بالله من الدبور إنهم يستعجروا العذاب يقولوا ذاهم وصد قالوا ما إذاك الجاهز ما عاد ينافع لكم ما عاد ينافع ولا عاد يهتابر ما عاد يمكن إمهالكم حتى حتى تصدقوا بالرسالة وتؤمنوا قال ولا هم ينظرون ما عد ربي ما بلع ما عد ما ما ما بشي وقت عمل إذا جاءت الساعة ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون هنا بنبه الله يعني بيسلي رسول الله صلى الله عليه وعلا لأنهم كان يعني هذا موقف صعب يجبوا بيبعيهم كل ما دعاهم يستهزئوا ويزخروا منه هذا أمر يعني مزعج كل ما دعاهم كل ما حاول فيهم وهم بيستهزئوا وبيسخروا. فقال الله للنبيه يعني هذا الأمر هو معهد من البشر ما هو أنت أول واحد يستهزئ به من الرسل. ولا هم أول من يفعل هذا الفعل حتى قال ولا قد عيش استهزئ برسول من قبلك قال كل أكد استهزئ برسول كثير من قبلك ما يعني في, في عرف ما هذا السبب لأنه قد يعني الرسول يتألم وينزعج. وقد أحياناً يفكر كاد المحك يعني كاد أن سبب السبب ما استطاع ينجح ما استطاع يتعامل معهم بيثليها الله يقول لا ما أنت بذي عليك وما عليك الله هذا الأمر وما هذا هو بيحدث بيحدث الرسل هذه من قبل قد حصل لهم استهزعوا بالأمم السابقة استهزعوا بالغيش بالرسل السابقين لأنه قلنا لكم كما مثلا روح واحد يرشد في بلاد مثلا يدرس في بلاد ورجع ما يصر ما يرضى ولا يسمع ولا يوعد بعضهم قد يجي يغسيه ويقدر انه ما استطاع عنده هو ضعف فيه ما استطاع يتعامل معهم ما استطاع لكن حين يقولوا له ها ما ما لا يت... عاد يغسيك اذا عندك وجاوه قبلك باقي 10 كل واحد ما احد بيرضى له ما بيرضى له هو عاد هجي جاهم فلان وفلان وفلان ولا بيرضى لحد ولا يسمع ولا حد ما عبي يغسيه هذا من التثلي إذا التثلي الرسول بقوله لقد استهزئ أبريتهم من قبل هذا من جهة ومن جهة أخرى ايضا فيه سهزئ لهم يفهم هؤلاء إنه إن هذا الاستهزاء ما هو سهل لأن قد حصل من الأولين الاستهزاء ورجع ايش فحاجه بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئوا إذا فيه جانب في في يعني جانب من جانب تثليها للنبي ومن جانب آخر تهديد لإجلها هؤلاء الكفار المستهزئين. نعم ولقد بالرسل من قبل كف منهم ما كانوا به يستهزئون. قال استهزأوا بالرسل ورجع حاجة بهم بالرسل وكلامهم طبعا حماهم بالرسل الرسل حين إلى عبادة الله ويقولوا برجعي ويستهزئوا خصوصاً يعني يقولوا بأي عذاب من الله ويطلبوا التعجيل بعضهم قال فحاق بهم يعني أحاط بهم ما كانوا بي يستهزئون أحاط بهم العذاب كثير من الرسل استهزئت أممهم بهم فحاجه بأن الأمم هذا ما كانوا يستهزئون به وهو العذاب يعني ربما كانوا بيستهزئون من العذاب زيادة فرجع يجيلهم العذاب وماعد نفعهم شيء في هؤلاء يعني كانوا بيقولوا كفار مكة أنت بحذر أن تدعوا فيما دع بها الأول. <تصفيق> الظاهر أنه بيجتازوا بالرسل يعني خصوصا بي يعني بي خصوصا بالنسبة لل وتعجيل العقوبة. حين يقول بعجل على ربي عقوبة ولا بيجي يوم الجمعة متحاسب وكذا وكذا. بيسخروا من هذا؟ ربما لأن هذا الأشياء أنها حينها بعيدة ولا قدروا أي شيء. يقولوا يعني يجعلوا محل السخرية زيادة. قال الصهجات قبلنا كذا فقال هادي الجارهم كثير استهزأوا بالرسل وما جاءوا به فحاجه بهم, يعني بهم أي شيء كانوا يستهزئوا به يعني العقوبة من الله كانوا يستهزئوا ويقولوا ما بالشي ولا هم يستخروا ويحن باتير عقوبة ويروى نبي ذله يعني استهزاء ويخرجوا بالرسل فحاجه بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم يعني أحاط بهم يعني ما جاءوا عن منه مهرب ما عبي ينفع يعني كما جاء ما عبي لأن حاجة معناها حط يعني في إيش حصلت لهم العقوبة ولا عديم أمكن جاءهم وهنا خسروا الدنيا وخسروا إيش الآخرة كل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن سأقول لهم ذحين كل من ذبح يحفظكم يخلقكم يعني يحفظكم من هو يحفظكم من من الرحمن من ربي من هذه ذبح يحفظكم يعني أنتم وإيش من هذه ينفعكم أصلاً حين بتقولوا يلا عجل لنا هل عقبة من اللي بيحميكم من الرحمن؟ وحين يقول بالليل والنهار يعني إن قادر رن إنه يجي على لكم عقبة في أي وقت وممكن يجي علىكم عقبة في أي وقت من اللي بيحكم في الليل والنهار كل الوقت. قل من أخلاءكم من الرحمن؟ قالوا عبد الرحمن يلي بيلها إن إن في الواقع إنها رحم رحمن معطي ما من مشانها يعني ما العصر فيها التعذيب لكن ذي خالفه وما يرضى بيعذب. ولا تعذيبه جلنه ظالم ولا هو ينبهنا الى له قال الرحمن من هذه بايحميكم من الرحمن في كثير من العبارات بيقول عذاب من الرحمه في كثير من العبارات يقول عذاب من الرحمن ينبهنا إلى ان التعذيب هذا يعني ما هناك عن ظلم ما هلا ناج عن يعني عن استحق ما نقدر استحقوا هذا الامر اي نعم يعني كان نقدر استحق يعني يستحقوا التعذيب والله في الواد قال الله لما خالفوا لما فعلوا لهما يعني إنهم من ايش انهم ما من لهم العذاب لانه رحمن قل من يقلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قال الله هم عن ذكر الله يعني عن ذكر ربهم الظاهر من المراد بالذكر هنا يعني تذكر ما يكيب الذكر يعني ما يذكر الله مش لكيب لا ما يذكروا ربي ما بيتلحموا ربي من مره ما بيتذكروا ربي ويعرفوه ويتفكروا فيه ويعرفوا قدرته وعظمته وقوته وقدرته وصدقه إذا, اذا هدد به فلذا هم يعني معرضين عن هذا عن تذكر ربي ما بيفكروا في ربي ولا لو بيفكروا فيه ما فعل هذا يا لكن ربما هذا بيجي الى السياق ولا هم عن ذكر يعني عن ذكر, عن ذكر الله يعني ان تذكره المعرضين ما بيفكرو فيه ولا لا بيفكرو فيه ما من قالوا عجل له لو بيتفك يتاملوا في ربي وان هذه خلق السماوات والارض وخلق كل شيء وقادر على كل شيء وان يعني لا احد ما جهده احد يرد عذابه انه ما من فاي ما من قال هذا الكلام ويلا عجل لنا العذاب اذا كان هم هذا السبب ان ما بيفكروا في ربي ولا بيتأمل ولا يعني يفكروا في قدرته وعظمته وأنه يتحكم في يوم الحساب ما ولا عاد أحد ما يستطيع يحتمي منه ولا يمكن أحد يحميهم منه قول بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم ما نقول عن, ذك عن ذكر القرآن, القرآن معرضون يعني وش له من علاقة يعني الرابط <تصفيق> ولا عن ذكر ولا عن الذكر يعني بيقول لك يرد عليهم حين بيقولوا يلا يعني عجل لنا العذاب ويقولوا متى متى هذا الوعد ويبي يستأجروا قالها ما بلهم ما بيتلهم ربي ولا لو بيتلهم ربي حلا بيذكروا ربي يعني يذكروا بال بال بالعقل بالذهن عن ذكر لو بيذكروا الله لأن الذكر بيفرق أحيانا على التلفظ وأحيانا على ذكر القلب لو بيذكروا ربي لو بيتلهمه ويعرفوا ويتأملوا ويعرفوا قدرته ويعني وعجابة ويعرفوا صدقه صدق وعده ووعده إنهم إيش ما من قالوا هذا كرم بل هم عند ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا قال كان الابراب الا هم هذا الاله هذه هم عم مننا تمنعهم من دوننا يعني ما يعني ربما من دوننا يعني من دون حمايتنا ما في شيء يحميهم مننا الا احنا حين قال من دوننا يقول أنت لهم تمنعهم منا يعني من عذابنا لكن كأنه شي يقول هنا ما رأى هل معهم آلهة اهل بقتل منعهم يعني هل بنعهم اشيئ بيمنعهم나�ما لو انتهينها امن غيرنا او لا معهم شيء بيمنعهم من غيرنا؟ لا ما معهم اشنا بقى نحميهم منا فالان محن يعني مع الانسان حماية من الله من metal يعني اذا انت اذا استقيت الله استخد نفسك من عذاب ما مع харمية الا من الله يعني كأن العذاب هذا سيصيب كل إنسان إذا لم يكن هناك معه وحماية من الله قال أم لهم آلهات من تمنعهم من دوننا لا يستطيعون يعني هذا سؤال يعني قال بل هل لهم آلهات تمنعهم يعني هل بقى حد بقى يحميهم ويمنعهم ما أحد يضرهم لأنه يمنعهم يعني يدافع عنهم ويحميهم أجاب لا يستطيعون نصر عنفسهم هذول الآله هذه بتقولوا يعني ما معهم آلهات بتحميهم مننا هذا يعني الجواب ما بيستطيعوا دولا الآلهة يحمونفسهم. هذا الحجار ما جاءت تحمي نفسها. خليهم ما تحمي أيه. خليهم ما تحميكم. هذا احتمل. إذا قلنا إذا قلنا أن الضمير يعود على الآلهة. هنقول لا قال إيش لا يستطيعون نصر أنفسهم. إما جاء المراد الآلهة دولا ما بيستطيع. يعني في الواقع بدو جواب. خلهم آلهة نمنعهم من دوننا. لا. أجاب الله لا. يعني في الواقع. في الواقع كأن السؤال هم, هم ما ما ماذا جاهدين يجاوبوا عليه هم معكم آلهة بيحميكم من نوع وش بيقولوا ذول الحجار بايحماونا مدارين ما بتحميهم ولا بيستبع فهنا أجاب الله عنهم هم ما استطاعوا يجاوبوا كأن الله قالها ذول عندكم الآلهة ما جاهدين بيحموا نفسهم كيف بايحماوكم لا يستطيعون نسر أنفسهم هذا احتمال ولا نقول املهم يعني يعني املهم هذول الكفار الهاتهم نعبدوننا ما يستطيع لا يستطيعون انفسهم يعني الكفار ما جاه في انفسهم يعني يحموا انفسهم لكن غير المعنى بدو اقرب يعني انه بدو لجلنا سبا قلنا لا يستطيعون يعني الكفار لم يسروا انفسهم ولا لا يستطيعون الاله الأم... يستطيعون انفسهم بدي كلها تفيد ان إنهم... ان الكفار ما جاه دم يحموا انفسهم لانه اذا الكفار ما استطيعوا انفسهم وغضر. وإذا قلنا ما لهم أمام عم آلهة لإذن الآلهة هذولة ما يستطيع يحموا أنفسهم كيف أنهم يحموهم إذن كل لا تفيد أنهم ما يمكن الكفار هؤلاء يمتنعوا ولا جاعتهم يحموا أنفسهم ولا يمكن أحد يحميهم من أيش من عذاب الله تحكي الآلهة غريب ما تكلم أم عن آلهة قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا نا بحب ما هو معهم آلهة باتمنعهم من, من دوننا الله قال ما يجد الاله لا تستبيعون يعني أنفسهم. ما قال كلام ما قال فيكم في لا اشتمن في الواقع الاله اشتهال معكم من لا الاله معكم ما أنفسهم. هذي بت... مع الله لا يستطيعون أنفسهم. ولا هم منا يسحبون ولا هم يسحبون يسحبون يعني يارو. يعني, يعني... يعني... كان بيقولوا إذا صحبهم يسحبون يعني يجارون يعني ما حد مجير لهم من عذابنا ما جه أحد إذا ألموا الكفار هؤلاء ما حد مانع لهم ولا حد مجير لهم يسحبون يعني قالوا يجارون لا يجارون من عذابنا يعني ما عد أحد نافع لهم من عذابنا نهائي ولا يعني أي شخص ما يمكن ينفعم اي فرد ولا هم منا يسحبون يعني ما من قدرة الله ما بشي حماك ما يمكن يحميهم أحد من إيش من قدرة الله قال منا ولا هم منا يعني ما أحد ما حاملهم منا ما أحد منجيلهم يصحبون قلنا يعني يجي يجارون ولا ينقذون ولا يحمان ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وعباؤهم قال السبب السبب في ذا كله حما يرضى يؤمنوا ولا يسمعوا الكلام وما بالله يسخروا ويستهدوا ويقولوا حين العذاب ما هو السبب في ذاك حين امهلناهم ومتعناهم هذا السبب يعني السبب حين نعمنا عليهم وطلنا في اعمارهم وخليناهم يتمتعوا هذا اللي خلاهم ما عاد يبالوا بل متعنا هؤلاء واابا خصوصا اهل مكه قالوا كانوا في نعمه زياده على العرب اهل مكه كان يعني في مكة لهم امان يؤمنوا والناس ما بيتجرعوا ولهم حرم عند الناس في باقي المناطج بيجوا خطر كلهم خائف تغسلوا مع اتعام الله نعم عليهم أضال الله عمارهم وجعلهم مسعه وجعلهم نعمة حتى كانوا بيجوب النعم اليهم الى مكة مكة كان لها مكانة عند الناس عند العرب بيجوب بي الامان فيها وخارجها يجيوا بالخارج الناس بيجي لبوا الخيرات إلى أهل مكة لها من اليمن وبيجي لها من الشام بالخيرات بيجي لها بالفواقه وبالثمار وبال يعني وبالصناعات وبكل شيء بالبضائع كل شيء بيجيوا بها لما مكة من كل مكان كانوا في نعمة فقال هذا النعمة في الواقع الذي خلقهم يفعلوا هذا يتخذوا هذا الطريق ما عدي باله ولا يسمعه ولا يوحه بل متعنا يعني فكأن بل بلهم لما انعم الله عليهم ومد في اعمارهم ايش نشا منهم الغفله والابتعاد عن الله واستمروا على ذلك حتى ما عاد رضيهم حتى يبي يسخروا من الانبياء ويستهزئوا بهم وينكروا البعث بل متعنا هؤلاء وابائهم حتى طال عليهم العمر لما طال عليهم العمر وهم متمتعين أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من, من أطرافها يعني كأنك بدأ الإسلام ينتشر ويتوسع وقال ما بيلاحظوا قوة الله وكيف أن هؤلاء المستضعفين فين ما ما حمشي كيف أنهم بدأوا وتوسعوا ويأخذوا من الأرض يعني كل ما بيتوسعوا قليل قليل من أطرافها يعني من, يعني من جهتهم بيتقدموا قليل قليل في بلاد الكفر كل مرة ينتقوا مكان ما بيروا يعني قدرة الله ما بيروا قدرة الله كيف كيف قلت ظهرت يعني على يد شخص ما ماشي لا فقير ولا كان هناك فقرا ورجع يتوسع ويزيد ويزيد وينتشر ويه. وهكذا ما بيروح هذا الأمر أ يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ننقصها من أطرافها يعني بنقصها عليهم على الكفار وتنضم إلى إيش إلى بلاد الإسلام أفهم الغالبون عباي غلبوا ربهم ما بيلاحظوا قدرة الله وقوة الله كيف إن الله أحمدي اماهم باقي ربي قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما انذرن قال ها تقول لهم كذا انا ما ببلغ اقول لكم بالوحي انا ما بجيب شيء من من نفسي انا باخبركم شيء اشياء وحي هي اشياء من الله فالمفروض انكم تتعلموها بها وتعملوا وتعملوها ما بجيب لكم بكلام من نفسي لكن قال قل انما انذركم بالوحي ورجى عجاب وقال ولا يسمعوا الصم الدعاء هذا كان الخطاب من الله ما عاده ما عاده خطاب لهم الله بيقول ما هو نابع فيهم الثنج هذه ما بيسمع ما هو نابع فيهم أراد أنهم هناك يعني حاولوا أقنعوا الفنسهم أنهم لا عادوا يستجيبوا مهما كان كأنهم صم كأنهم ما بيسمع إذا جيدا يعني ما جهدك تقنع واحد أثنج بمعلومة ما جهدك لأنه ما بيسمع، قال هذا ولا أقدم مثلاً هذا ولا الكفار ما عاد رضيوا يسمعوا ولا يبعوا إذن ما هو نافع، كأنه بيقول الله الرسول خلاص، ما عاد نافع فيهم لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون لا تحذرهم وتقول لم عاد نافع فيهم، لانهم يعني كأنهم صنجة لأن إذا ما استفاد الإنسان بهذه النعمة كأنهم مثل, كأنه مثل, كأنه مثل أفنج، إذا ما بيسمع، إذا ما بيستفيد منها نعم في قال ودم درم يعني ما هو نافع فيه ولا يجمعهم هم بيقولوا كذا كما واحد ما بيلاقا هم ما هو نافع فيه الله كما يجبر وده الحين يجبر يتد ما هم بيقولوا كذا ما فلان يجبر الحين يجبر يتد فالتد كيف لو يجبر ما هو نافع ولا إمستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا قال في هذا يعني ما هو نافع كأنه قال الله رسوله ولا سبالي ما أبلا أقول لما أنا يعني ميرث عليهم من الله وبس ما عاد عليهم يؤمنوا ولا تقهر نفسك ولا يشغل نفسك وما هو نافع فيه هم يعني في ذاله ما هو لأنك يعني حافير في جدر ما هو نافع فيهم لكن ما هو نافع فيهم إلا وش حين يطعم العذاب قال ولا إن مسّتهم يحفظ الله بقسم إنه إذا مستهم نفحة يعني تلمسهم ما قال يعني ما قالت يعني قدو عذاب صدق ما بلا تلمسهم هذا كان هالشي بسيط ونفحه ما بدو نفحه من هذا بشيء بسيط كله مزحل يعني ما بلا شيء جزء بسيط ويلمسهم بس ما قدو يعني يصيبهم بحمى قال ولا إن مسهم نفحة من عذاب ربك لا يقولوا لنا يا وإلى نا هنا برجع قال برجع يقولوا كذا يعني يقولوا يعني قثما انهم حين يجاي يمسهم شيء بسيط من الجه من العذاب نفحه يعني كانها شيء بسيط من العذاب تلمسهم ما قدروا يعني يعني تسلط عليهم يعني ايش فيك فيهم ما بلاش تلمسهم لمس إنهم برجع يصيحوا يا ويلنا ذارا ابي ما رضوا يسمعوا وراياهم لا يقولون يا ويلنا اننا كنا بالي يعني يا ويلنا أهلك هلكنا هلكنا يعني يا ويلنا يدعو بالويل اللي يحضر يعني خلاص ماذا الحين يدعو بالموت بل يتمنى يتمنون يهلكوه خلاص انا كنا ظالمين مأكدين تأكدوا ماذا الحين نمجاهم ايش انهم كانوا ظالمين حينما تابعوا رسول الله لكن ما عاد فقال الله هذولا اذن ما عاد ينافع بهم الا كذلك اذن في هذه الايات نستفيد ان الانسان قد يغفل احيانا يعني حين يستمر فترة وجوه فيه نعمة ولا جمعه يعني مشاكل ولا شيء قد يزيد في الغفلة يزيد في الغفلة لما ما عاد يفكر في الآخرة ولا يفكر فيه ربي اذا المفروض أن الإنسان لا يعني أن النعم هذا إذا انعم الله عليه في الحال يكون يشكر الله عليها ويدارك نفسه لا يضيع لا يغفل عنها ويدري أنه يكون يحاول يزيد من الشكر عليها وحاول كل الانسان كل ما راى ان في نعمه وكذا يحاول يتذكر يتذكر وينتبه ينتبه نفسه ينتبه لنفسه يعني بعضهم يقولنا بخاف بخاف اذا استمرت النعمه ولا جاء شيء بخاف انه يجيني غفله يعني انه بعيد فالانسان اذا عليه أن يكون ينتبه ان جاءه في نعمه وما ما مشاكل ينتبه ويحذر ويوبه ويرجع يعني ويطيع ربي ليرجع يوم يرجع يتحسف وانجاء وجاء مشاكل واذا فيدرين عاد هذا هين أمازد من ربي ينبه بها يتنبه لا جاء لكم مشكلة في مرض ولا خوف ولا أي شيء ولا درسل ينسبه ويدرين بربي كم من مرة بيجو كذا الإنسان غافل وكما جاله مرض والله شيء جاء له يا ربي يا الله سوي لي كذا بسبي كذا وسوي كذا ويوعد كما جاء له قرضه فالمفروض ان الإنسان يحاول انه يعني لا تنهى إذا جاء جا له مشكلة وإذا جاء له مرتاح في حال يشتغل لها ويرجع الى ربي وينتبه ويحذر يحذر من الغفله لان الامان ويعني وتوفر المال والحاجات توفر هذا بتادي الى غفله كبيره ينبهنا هذا قال هذا لا ذولا اكثر ما اوجعهم هذا الامر ولكن حين رجع جيلهم لفحة قال هذا برجع إيش برجع يرفض ورجع معي قالوا يقولوا اننا كنا ظالمين ويتاكدوا كانوا مخطئين ولكن ما عدا نافع ونضع الموازين القسط ليوم القيامه نضع الموازين يعني العدل يعني الحساب العدل ما ينقص على الانسان من عمل الشيء مثلا المؤمن عندما يدخل الجنه ما يناقص من من عمل الشيء اي عمل كان بيعمله ما هو ناقص ما هو ضايع عليه شيء لان الحساب دقيق بين كله وذيه بيدخل يدخل جهنم ما هو ناقص عليه اي شيء من الأعمال الذي كان يفعلها ما يعاب عليها. عم عم. نعم كل السيئات التي كان يفعلها مهما كانت حتى أدار الصغير أي حاجة صغيرة ما يجي بيسويها برجع يحاسب عليها. اذا برجع أي يوم بيجي فيه موازين يعني كأنها عدالة حقة وقص القصة العدل الموازينة. نضع الموازين نضع الموازين ليوم القيامة يعني في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ما يمكن يظلم أي يعني لا ينقص عليه أي شيء ولا يزاد عليه لا ينقص على المؤمن ولا يزاد على ال على الكافر وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها لو لو كان لو حصل مثقال حبة من خردل يعني مثال شيء خفيف حبة من خردل ما هي مثل حبة العدس حبة صغيرة مثل حبة العدس البيلسن صغيرة وخفيفة حتى لا مثلها قر ما هيضايع هنا يعني باجي ميزان عدل وميزان دقيق ما يمكن ينقص على واحد شيء يعني هذا بالنسبة لمن كان إلى خير ولا يمكن أن ينسى للشيء إذا, عار... إذا مصيرها سود فإذن بيجي هذا كله في يوم القيامة ليوم القيامة كان في يوم القيامة نضع الموادين القصطة في يوم القيامة فلا فلا منصف شيئا وإن كان مفقال حبة من خرد أتينا بها وكفى بنا حاسبين يعني يكفي ما بحد بيقول مثلنا حاسبين يعني, يعني عارفين يعني عالمين بكل أش بكل فقيرة أو ولا قد آتينا التقصير هذا والله ما سن شيئا إذا ما ما جاي نعم بالله ما تغلق لا إيه من كان إذا كان إذا أطلق آتينا يعني لو هي حاجة بسيطة بحنا نحتاج نجيبها تبي <تبتلع> وعندنا حتى السيارات هذا لا وفي الواقع إنه مبلغ مثلا يعني قد ثبت إن الإنسان المؤمن إذا قد تاب من المعاصي من هذا التمحى وخلص تنتهي ولا عدل هذا قد ثبت في ظاهر باقي إن كل شيء باقي لكن قد ثبت بدليل آخر انه إذا تاب الإنسان فإن الله يتوب ويغفر له وكأنه ايه ما حصل منه شيء وكذلك بالنسبة للإنسان الفاسق أو المجرم أو العاصي الذي تخل جهنم قد ثبت إنه أي عمل من أي عمل من عمال الخير إنه ما هو جائلة من الشيء فما عبيش هناك لا موادنة ولا شيء لا رجع يريع واحد بيرجع يبتلقوا ما عمال صالحة خيرات وعمال سيئة ورجع با هذا ذاهم لا مجابر ما يعني ما, هو ما هم خارجين إذا كان ضرور يجي الإنسان مؤمن بالله متجيل الله في حتى تكون خاتمته هو إيش مؤمن متجيل لله. إذا كان حصل الإنسان حصل له حفوات وزلات ومعاصي وأسرع وتاب منها خلاص انتهت وما يغفر الله له كأنها لم تحسب ولا تختب ولا هي لا ما هو جايشي ما إذا قد عمل لأنه إذا ما أعطيه واحدة بعد كد تدخله خلاص خلص ما معك كم ما معك ما هو نافع لو معهم غير مثل جبال للحسنات وعسى ربي في في فالجهنم ما هو سابر لأنه قال إذا من يعطي الله رسوله فإن له نار جهنم خالدنا فيها أبدا إذا عصيت يعني لو لا معساة أحده في جنة. لو قال قال لو كان لو إنسان بي يعني إذا قال الإنسان لو كان إنسان بي مثلا بي عبد الله طول عمره مثلا عصى الله ستين سنة هو بي عبد الله ستين سنة في عبد الله ستين سنة وفي آخرها عصى ومات على ما معسيها قبل في تجنم ما عدنا فعل لا يزنوا وراي عصاه هو إيه ولكن والعكس إذا جاء الإنسان يعني لو كان بيعصي ربي ستين سنة قالوا وفي الآخر تاب إلى الله فهنا قال ومات عليها هو تائب فهنا الجنة ما بشي يعني مصيره إلى الجنة فالعبرة هو قلنا لكم الخواتم هي العبرة العبرة بالخواتم ما فيها إشكال خاتمتك إذا جاء انتهيت أنت وانت عملك صالح وعملك يتسابق ما بلن الإنسان ما بيعرف خاتمتك هذا مشكلة ما هو ده روايحن بايموت هذا وحده ثانياً إذا حاول الإنسان إذا ما استطاع الإنسان يتلافى بسرعة برجع يجيو علامهم يعني دول أحلى لا ظاهر من الحياة وعلامة بالرناس إذا مثلا سبر نفسك ذا الحين ما عاد فتحش يرجع إنه برجع جي يعني ما تضامل نفسك ربما يعني احتمال أنه يتجاه عليك الموت في أوقات كثيرة وكذلك في المستقبل ما تضامل نفسك فإذا انت كذلك بتقول برجع تسبر ولا برجع تصلح لأن العبرها بالخاتمة وجينات. وقبل الملك روحك عادك كي... ما بد يعني يذكروا ما قدرت منهم وقالوا كان بها يعني احد علماء اليهود في طاعة الله يعني عباده وستمر في طاعة الله ورجع الشيطان يضحك عليه في اخر عمره انه يعصي وطيق باي. بايس بريتوب بعدها تعليق عصي ورجع يعصي ال يعني ما درت ربما كان هاي ش شرب الخمرة ورجع جاء إيه ما أه. في في شيء عندك المعصي أنت ها كله ما ما بيعمل خاص ولا ما هو إكليل يعني حين اذا ذاك بيرضى البليس كذا يعني إن هو حينه هو كذا يعني كذى هو أعماله كذى في هذا العط ولا لو أعماله كذى جيدة هي ما من رضي الابليس أه. ما من رضيل هي أصي في المرة يقول خلاص ما بلت هي بس على مع فيها ورجع بعده. في دل على بعض فيه و. إيه. آه. وكأن الإيمان هو الأخذ الإيمان بالله والذوق بالله وإتقاد في يعني في الله وإن هذا هو الأخذ في كله في ذا هو واحد معتقد بالله موافق وعارف قدرة الله ذا ما عاد يعني ما مسكر عليه فعل معصيه. قال والله قد اتينا موسى وهارون الفرقان وبيه او ذكرا بيقول ل... يعني بيقول ل... يعني يعرفوا هم ما هو ما انتم بس هكذا سنتنا آتينا موسى وهارون الفرقان هذه فرقوا بين الحق والباطل هذه يعني التوراة اتى ام التوره هذه وفيها الفرق بين الحق والباطل وفيها فيها تنوير الهم بيعرفوا وش المفروض يفعلوا وش بده يعرفوا يعني فيها منفعه فيها ارشاد فيها هدايه وذكر ايضا لهم وتذكير لهم وتعريف لهم هذا الذي هو مستفيق الذي لا يستفيد فعلنا هذا قال للمتقين يعني الذي لا يستفيد ولما الذي ما يستفيد ما بالله باجي عليه وباع فاجي له عذوبه اكثر والحجه عليها اعظم اذن قال الذين هدى للمتقين الذين خشون ربهم قالوا اذيب يخشون ربهم بيخافوا ربهم بالغيب يعني من غير الدعي يعني يعني يعني يعمنوا باشياء ويخافوا اشياء ما قدروا يعرفوها مصدقين بربي بالغيب ومصدقين وش باجي مع انهم ما يعني ما قدروا يعرفوا شيء ضروري ما هم ضروري بده يعذبهم يجري يصدقوا الله يخشنه بربان بالغيب يعني هم غائبين والله يخشون عذابه بالغيب يعني وهو غايب عنا خايف العذاب يعني يخشوا عذاب الله وما قد جاء وبلا باجي بي بي بيقول ما هم يحشى يعني ضروري بده يعلمها الحين يعني عذاب ربك ما قلت لا الشي ربي يعني عقوبة حرطوناب لي برحبا يعني بقاية لان بقاية. الايمان كذا انك تخاف ربي تخاف عقوبة <تصفيق> وما بي عدها ما في <تصفيق> جاء هذا الايمان ما انت حصل ما ادى ما عدى الايمان ولا هو نافع <تصفيق> يعني حين بيقولوا يلا هعجل لنبارا اقوبة ما عدى حصرة ما عدى نافع الايمان الايمان الصدق ان هي من عذاب غايب غايب اذا الذين يخشون ربهم بالغيب يعني كانهم يخشون عذاب ربهم عاده ما حصل عاده ما دراي في هذا هو الايمان الذي قالهم الذي يستفيدون ويعدهم الساعه مشدودين يقام يخشون ربهم وهم عاده يعني عاده مشفقون يخشون ربي وعذابه وخايفين واصل يعني حتى كانه مشفق يعني حتى في كانه في عبادتهم وفي طاعه عاده يعني ما قدمت ما ما ما قدمت ما إنن إلى أعمالهم يعني في في من القلق. يعني ما قدر يركنوا على إيش على أعمالهم من السلاح لا ولا ولا وين يعني من العذاب الله العقوبة في في الدنيا فأنا فأنا العقوبة لا ما وهذا ذكر مبارك يعني قال عامده يعني ماذا يقول له المكة؟ هذا هو سنة الله انه يهدي الناس قد انزلنا الى دولاك الأولين التوراة يعني آتينا موسى وخارف الفرقان وانتو هذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك يعني القرآن مبارك في فوائد كثير البركة كثير المنفع لكم يعني في منافع كثير لكم هذا مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه ومن عندنا من عند الله أفعانتم لهم منكرون بعد بات... بعدنكرون يعني وترفضوه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يشتي يقول هذا سنة الله يعلم الناس ويهديهم يعلم يعني الطريق المستقيم. فالمفروض يستفيدوا ويعرفوا أن يستفيدوا ويعرفون هذا الأمر يعني أمر طبيعي ومنبه ويدروا لأنهم كانوا مؤمنين يعني كانوا مصدقين بابراهيم يعني وعارفين بذي إنها قد حصلت رسالات ووجات يعني قد عجل الله العذاب على كثير من الأقوام قال إذا المفروض يستفيدوا من هذا ويعرفوا أن سنة الله نبي يعني بدل الناس على إيش على الهداية فالمفروض يستفيدوا ويستغلوا لها فرصة قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آتيناه رشده يعني من قبل هذا من قبل محمد وقبل ومن قبل وكنا به عالمين وحنا عارفين هذا يستفاد من ذلك وكنا به عالمين إن إحنا كان إحنا عارف من إنه أهل هذا المقام. <تصفيق> صحيح. ليه؟ إنه أهل حتى نهرج ووافقناه ووفقناه, ووفقناه وزدنا في الهدية له، لإنه أهل علمنا أنه أهل هذا المقام، وكان الله ما بيجعل الناس لمقام مهم إلا وهم فيهم أهلية. إيه ما هو مربي هذا يعني مربي بيعلم ندرف لأ الشخص مثلا علم الله أن رسول الله بقي في الصفات، يعني ما في غيره. وأنه يعني أحسن واحد بيسرح لهذه الدعاء فجعلها الله نبي ل... إذا فريضة لفضل ما هو أن الله ليجي على كذا ما هو أن الله ليجي على كذا بنقط واحد أي واحد ويجي كذا و... ولا ما بجاوبه في يعني على عرف, عرف الله يعلم أنه يعني أنها مناسب وأنه آل هذا هذا المهمة فلذا هذا نفهم من قال وكنا به نبي عالم نجي عالمين بس يا بس حين آتينا رشد نحن دارن دور عارفين لحرق فلذا جعلنا عاتيناه و هديناه وزدنا في هدايته إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون هذا و قبل ما قلتهم هذا ولا الله يجتي نبهنا أن حبي يقول لهم يقول الله سال باي سبب البعد يجتي نبههم كيف يعني هالا لن يعبدوا لفنام قال بصروا كيف يذكر لهم لأن كان يعني فيها أسالي منطقية فيها أدلة كارحين قال أبوه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاطفون وشيء ذه التماثيل؟ أذي بتجلزوه عاطفين يعني تستمروا عاطفين يعني عاطفين على عبادتها والله إما يهى الرشد والله يعني اذكر هذا الشيء، اذكر إذ قال إبراهيم الله إنه يعني كذا يعني نظ يعني الله صح إنهم يقولون إن توفيق الله له يعني وفقه الله إلى هذا الأمر وكذي ناجس لأنه ناجس النجاش يعني جميل ومجنح حين قالهم يعني أتأرجده يعني أرشده ووفقه إلى هذا النجاش قالهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها قال وش ذه التما تماثيل تماثيل يعني تيجي جبرتوها يعني بيعبدوها وجعلوها لها قال وش ذه التماثيل تعكفوا على عبادتها يعني تستمر تستمر روت على عبادتها. عاكفين يعني كانوا مستمرين جالسين يعني إيش يعني مزاه من العبادة التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا أباء. قال الحين قالهم مش ذه مش يعني كيف تعبدوها كيف تعبدوا هذه التماثيل الذين سبرتوها؟ قالوا وجدنا أباءنا ل لها عبدين يعني ما دروا هيو وإيهب وليس ما بيستنفع بس... ولا بيستنفع ولا بيستنفع ولا معهم أي دليل يدل على على أنها آله قالوا ورأينا آباءنا كذا وجدنا آباءنا لها عابدين ما يعني حين ما استطعوا إلى أي دليل على أنها إله فيش ننبه قال هذا في عبد الله ثنان كفار قرأي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال قال إبراهيم لهم لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال الممكن ما كنتم وأبائكم في ظلال وفي خطأ وفي تيه واضح تعبد لي حجر أنت ذي بيسبروها تماتي أنت ذي بيسبروها وسبروا وصوروها ورجع تعبدوها وإيش معكم على هذا آلة وش معكم قالوا رأينا أبوثناث هذا قال أنت إذن أبوكم ظالين ضع ظاهر ضعيفين مخطئين وإيش في بع بعيد عن الحق وظلال واضح ظلال مبين وإيشون هم تنفعن تنفعه مضرهم. أجيك يذبح الرجل لك كذا وإذا ما مهمل الرجال يذبح يار. وكمال إذا حاجة ولا حاجة الرجل هادي ولا الرجل هرز يقول <تصفيق> لا. هو لا ما في الواقع ما الخلق هم بيعتقدون أن الله هذه خلق السماوات والأرض. لكن ما يعتقد إنه بتنفعه متنفعه ويجي يذبحه لا يذبحه الحين. <تصفيق> ونها بس جربه ونها برجع تنفع في يوم القيامة يعني تنفع عند ربي. المهمة قلنا بيعبدوها عبادة قال ها لكن بسر كيف ناكشم إبراهيم وما استطاع وجده أي دليل قالوا ها اجينا ابوتناكها ذا ومسبرنا منها قال لقد كنتم وآبعكم في ظلال مبين مبين يعني واضح ماذا ماذا؟ واضح لأي عاقل قالوا اجيئت بالحق الحق ام انت من اللاعبين انت ما ادروا وش جاوبوا قال قالوا فانت جيتا بحق يعني معك دليل معك حق يعني نقول بالحق. يعني جاءت بكلامه ومعك دليل عليه اما بلا بتلعب عليه ناك هذة مجبه هذبك حنا الحين يقولوا بالحد يعني حيني أتيتنا ساهل لا تنعني مستروا يجوابه مستر يجوابه ورجعهم قالوا هانفه الحيني شينة يمتلنا بالحد يعني معك شي دليل ومعك ما حيني نقولوا بالحد يعني معك شي يثبت بدليل حتي اكل حد ما بلا بتلعب علينا هذبك كذه كيف جواب قال بربكم رب السماوات والأرض قالها لا الله خلنا نظر حين نفسه ترى حين أذي هذه الأشياء مخلوقة الأرض والسماوات وهذه مم. الأشياء كلها مخلوقة ليش ما نقول ذحين نعبد أذي خلق هذا كلها وبشيا مش مشكلة هذا شيء متفق عليه خلق هذا الأشياء ليش ما نقول خلق من غير عينه من غير أذي خلق هذا كلها نعم ما بلا طرب نقوم به بس بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرها نذى خلقه، وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني وأنا يعني يعني أنا من المتاكدين ان هو يعني ربكم هو خلق هذه الأشياء، كان أنا على ذلك من الشاهدين، يعني من متأكدين، من متاكدين، لأن هذا لأن المفروض في الشهادة ان تكون على يدين وجوه واحد قال وأنا على ذلك من الشاهدين ربكم هو خلق السماوات والأرض، بسني عن الكرامة المنطقية، قال هالش الحينه ليش بتعبد ذا الحجر ما بتبصبر لك شيء قالوا وانت ويش قال خلاص ما أنا قال لكم تعبدوا ذي ولا ذي ولا أنا ولا قومه أدي خلق هذا كل هناد أدي خلقنا وخلق خلقنا, وخلق. خلقنا وخلق الأحجار وخلق التراب وخلق الشجر وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق النجوم وخلق الكواكب وخلق كل شيء أنا عبده هذا هو الرب ما منشيل لك هذا هذا مفروض ما هي فيها يعني ما فيها إشكال؟ قال ربنا رب السماوات والأرض الذي فطرهن فطرهن يعني ابتدعهم كذا من يعني ما جاء شيء جاء بعبد عبده. جاء بعبد تماثيل. نعم عبده صح. الحين قال تماثيل يعني أنتم بتمس يعني بتبسوها على هيئة البشر. هذا التماثيل أنتم بلا بتبسوها على هيئة البشر يعني ما بلا أنتم يعني حاجة موجودة وبتكونها ونحوها لما تصبح تمثال يعني على صورة أنت ذي والله خلق هذه السماوات والارض من لا شيء فطرها اوجدها من لا شيء مع يعني من غير مثال اوجدها من كان ما كان بكي اوجدها وانا على ذلك من الشاهدين قلنا يعني أنا, أنا على ذلك من هذا من الشاهدين من المسجدين والمؤمنين وتالله لا اكيد ان اصنامكم اقسم قال له تالله يعني وقثمن اني باكيد افنامكم هذا اني لا ابلح له ولا حي لها يعني يعني أكيد كان فيها الكاد شيء في خفيه أني بقاب لها حاجة إيه؟ أكيد أضرها أخربها. فالله لا أكيد أن أصنامه فيجزم. والحين قال بعد أن تولم تبرين. إيه بخاطفهم؟ إنه في خطاب لهم زليل على بطلا هذه الآلة. يعني يستدلهم. قالها والله أني قسم إنني يعني بهذا خالق خلق السماوات. إنني أكيد هذا الأصنام حين جاءت ضربه. من المعنى المعنى يعني ما أجاه دا يعني ما أجاه دا سبره هي كم ما هذا هجا مسويهن. وانت عارين ما يعني ما جاه دا وين يعني المفروض يفهمه يعني في هذا دليل لم يقل وقثا يعني ومتأكد إنه باي سري انه معه وراد لشي قال كما ترقه و هو بايع يناصرها او لا بايع يخربها او لا وقسم من بالله فيه فيقسم يعني انه نتأكد انه بايع استر يسوي هذا الامر ما له الآلهة ما من استر يعني, يعني له الامن دافع عنه ما من استر يبين لهم انه حين, حين يقول بايع كده الآلهة فيقسم انه بايع يفعل هذا يبين لهم بطران آلهة هذا واحد كان نحي يقول بعد ما تضربوا يقول ليه فهم ونهم أما بلاهم يدافع عنها ما ما ما سبره، قال بعد أن تولوا متبين حتى هذا بيأثر فيهم ها <تصفيق> بيطلع حموص هاوش ملاقوا ويقول وانا آلها بلاحنا ذي مدافع عنها وكيف آلها هو باستور يكسرها ويسبر الله هم دارين جهد فجعلهم جلالا إلا كبيرا لهم قالوا حين جع حين أطرقوا جع بعدها رجع جع خفيا ورجعها، قالوا ضربها ضرب كلها كسرها جداً جداً جداً إلا كبير لهم لا واحد كبير الكبير حقهم خلاه قال لعلهم إله يرجعون قال يلعبولهم يقول لهم كما جاء يسألوا ذيها من هذي ثواب ما جاهده ولا يشعبه ما جاهده ولا يقول شيء خلص صنم الكبير قال قالوا بعضهم على قلبه فيه بعد ما كسرها كلها وخلال الفاس قالها ها إلا كبيرا لهم لعلهم إله يرجعين لجي الجو قال لأنهم برجع يجوه إذا يشتهي سألهم ما أجهده يخب اللهم يعني في كأف يجي إله قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين من هذه قد تجرأ وفعل هذا بآلهة فعل فعل فعل كبير قد ظلم تعدى قالوا سمعنا فتا يذكرهم وقالوا له إبراهيم قالوا يعني الله الذي يسمعوا التهديد قالوا هذا سمعنا فتا يذكرهم يعني بيتكلم عنهم وهذا قلنا أيضا من, من التنزيل للآلهة يذكرهم يعني يتحكى فيها ما خبر وش بيقول يعني جاء واحد يجابر فيها يعني وأرادوا كلام سيئ وقالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون الى هنا برجاء نكملها في خد إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا رحمن الرحيم سورة الفروع سورة الانبياء صفحة 327 آية 60 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا من فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على عائل الناس لعلهم يشهدون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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم به كيدا وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين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 وعلمناه صنعه لبوس لكم ليحسنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان نري حاصبه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 نبههم لان الاصنام قال ما هم ما بينفعوهم ولا بيضرهم وكيف ما بلا وكيف يعبدوهم وكيف مش معهم من دليل عليهم وظهر ما معهم اي دليل عليهم وقال بعث الله أكيد ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين لكم نبه بهذا الكلام حين يقسم انه بايكسر الاصنام ولا انه يخربها نبه ان ما هي الهه ولا ما منها ولا ما استطاع لها وهذا قال بيقسم يعني أنهم سأكدين جهدهم من هذا الأمر فهي آلها ما من, ما من أمكن هذا وكذلك بعد أن تولوا مدبرين قلنا في فيها به إلى أنها ما بلهم بيحموها كيف آلها ما بلهم بيحموها يعني الحين يضربوا مع جهد مع جاذا سويه. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قلنا كسرهم جمعا قد أصبحوا قطع جذاذ يعني مثل فسفة الأفنان كلها إلا الكبير خلاهم وقالوا علق الفاس فوق والفارع المعول قال لعلهم إلهي يرجعون جاء جوا وهي قالوا من فعل هذا بآلهتنا أول ما وصلوا تركز يدلنا على على جهاله المفروض من هذا الموقف يخليهم يستيقظوا يعبدوها وآلهة وكله جاء جاء وقديم كسرها يعني مسر جاءت عن نفسها هذا الموقف يعني جاءتوا في الجهالة قالوا من فعل هذا بآلهتنا منذيس الله بآلهتنا عاد يقولوا آلهتنا إنه من الظالمين قد ظلم وتعدى قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم سمعنا فتى بيتكلم عنها يعني يتكلم عنها ويدمها يسمى إبراهيم ويدعى إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس احضروه أمام الناس لعلهم يشهدون لعل الناس يشهدون على ما على يعني على شيء كانهم يرادوا على شيئين أولاً على اعترافه حين يعترف ثانيا على أج على عقوبته على اعترافه يثبت هذا يقر أمام الناس جود مشاهدين عليه ثانيا على عقوبته يردع بعد على أمثلة العادة حديث فكر إنه يتعدى على آله جعلوا موقف كبير ويعني جريمة كبيرة وقالوا يحضر الناس قالوا فعتوه به إذا استدعوا إبراهيم بعد ما استدعاه أحضره الحضر قالوا كان عاد في عهد نمرد أحضره حين حضر قال ما بلغ فيه اختصار قالوا قالوا فأتوا به على أعين النات لعلهم يشهدون قالوا هذا ما هو يعني فقالوا فأتوا به ذهبوا وأحضروه عندما جاء قالوا له كذا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا التقريب بآلهتنا بل آلهتنا يعني كانها الآلهتنا المقدسة المعظمة قال بل فعله كبيرهم تقولوا كيف فوت عليهم أول حاجة هم جاءهم يشتغي, يشتغي يقر أمام الناس إنه هو ذي فعل هذا الأشياء هو يشتغي هذا الأمر يعني يقر بأنه هو الذي فعل هذا الجريمة في نظرهم هو اولا فوتهم هذا الإقرار ما أعترف قال بل فعله كبيرهم قال لا فعل هذا كبيرهم هذا وحده الثانيه يعني هذا أول نقطه إنه ما يعني يعني ما حصل لها ما ديشتهوهو الإقراف دي قالوا يلا يحكر الناس الثاني يعني نتوفق بهذا الجواب توفق كبير الثاني أنه عثبت الهم أن ما هم شيء دولا قال ها هو ذي ها الكبير يسأله إذا جاهده جابر ورجع يفكروا كيف قالوا ما هو ذي برسأله ما هو حجر ورجع كيف ورجع اللحن في نفس الوقت هو كيف إذا ما هو ذي برسأله جواب عاد إله ناوب ينفع ويضر فقال الله ما نه حين قال فأأتوا قال فأت وقال لي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينبغلهم جاء أسأله إذا جهد هجابر قال فرجاء قال نحلق في بعض رقبه لا فوق جنبه المعوال هل يجيب أن كذا ويرون يعني يجيلي يقلوا اي لحظة تمام قالوا بالفعلهم فعلهم بلين الحين يعني أن نكتف في ذو كيف يعني الحكمة في ذو الجواب قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينضقون فرجعوا إلى أنفسهم لحين تفكروا في نفسهم ورجعوا إلى عقولهم قالوا ها أصدق يعني كيف كيف ما جاء هذه جواب علينا وإحنا ذا حبنا نعبده ونعبدهم كيف عبا ينفع الله يضر ما جاء هذه ينفعوا يخبلنا من هذه كسر ورجعت راجعوا فيهم فهذا معنى فرجعوا إلى نفسهم إلى أنفسهم. يصحون يعني يصحون تراجعوا يعني. وتأملوا وفكروا في الواقع في الحقيقة ورجع قالوا لكن ما بلا لحظات فلرجعوا لا لا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين ما أعلم عن هذا الظلم ما أنتم الظالمين يعني كأنكم ذي إيه كيف كيف نعبد مثل هذا مثل هذا الأحيار ولا بتمفع ولا بيستوي بس شيء ونقول الذي يعتذي عليها ظالم حين قالوا إنه لذي من الظالم قال لأنتم الظالمين تعنينا <تصفيق> ايه وهي يعني تراجعوا وفكروا في نفسهم قالوا انا احنا امتعين يقولوا احنا بظاهرين احنا ذيهم احنا المخطئين كيف نعبد هذا ما بتنفعنا ولا ما بسر بت... تجوه بعد ما تنفع وذبر ثم نكسوا على رؤوسهم لكن ما بلا فترة ورجع رجع. رجعوا على عادتهم اثهم ورجعوا ينتكسوا هنا صور الله صورة الانتزام كانهم معتدلين حين يفهموا ورجعوا الى عائدة ورجع أنت ورجعوا من المعاناة وال... يعني والإيش والإنكار فقالوا يعني فقال نقيسو على رؤوسهم يعني ارتدوا يعني رجعوا عن هذا الكلام الاعتراف الذي حدث في أنفسهم الظاهر كان رجعوا إلى أنفسهم ربما ما قدوا تفريح بينهم ولا كان إلى أنفسهم كان بيقولوا أنفسهم كذا كان آه. هذا في أنفسهم فكروا لا لا صدق نحن احنا, إحنا مخطئين واليا ابعدوا الا والتراجع هذا وال... يعني التعقل قال الله نوكسوا ان نوكسوا على رؤوس من يريدوا الى قول الغلط الغلط ما يعني يعني, رأي يعني. الرأي إلى الآراء على ثم نكسوا على هنا ما قال انتكسوا. يعني يعني كان بشيء يعني في اشتنال يعني ان ابليس او شيء ارجع نكسهم دل حين ينكسهم ثم نكسوا على رؤوسهم يعني اضلهم وارداهم يعني غير الصغة ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمته ورجع جوا قال الله سبحانه والسلام والله هم يعني قلنا اولا جاءوا قد في انفسهم فكروا في انفسهم الله صدق انا ما دي مخطيهن وش عبدو ذولا ما بسروا يجاوبوا كيف ما ينفعوا الله برو لكن ما بلا تفكر في انفسهم ورجعوا ورجع إن انكسوا على رجعوا على أمر ورجعوا على القلب قال نكسوا على رؤوسهم رجعوا إلى حالة ملأ هذه عرض قلب فقالوا لقد علمتمها ولا ينذقن فيقولون لقد علمتمها مجابين وإيش بتقول السالفة هنا ما بلبه يعني قد قد يقول بعضهم قالوا أن أبهم الله الحين قال من فعل هذا هو انت أنت دفاعا تنقل كبير هم ذي وذي فعل هل يقال أنه من الكذب؟ أن إبراهيم استعمل أسلوب الكذب؟ أولاً إحنا نتيجين نعرف به هناك في الكلام يقولوا حقيقة ومجاد وصدق وكذب الكذب إذا أنت شيء يتفهم المخاطب أمر ومخلاف الواقع والداري في هذا كذب لكن اذا ما قصدك تفهم هذا الامر ما قصدك توصل له هذه المعلومه ما يقال كذب للحين <تصفيق> <تصفيق> هل قصد ابراهيم يقول له يعني يفهمه وصدق ان هذا اللي فعل لا ما قصده لا ما هو كذب الكذب هذا بيقصدك يعني معلومه اذا ما هي مالك الكذب انك قصدك تجعله عليه يفهم معلومه غلط فانا ما قصدك كذا ما بلا قصد ينبههم إلا أن هذا ان هذا ثنم ما جهده ينفع ولا يضر قصدي يردعهم قصدي يهزهم يتفكروا اذا ما هو بعيد ما هو من الكذب لان الكذب كذا انك تحاول تخليه يفهم قال حين أقول فلان ولا المجادله كلها ما بعاد ما كذب المجادله حين أقول رأيته اسدا في المعركه ما بيقولوا كذب و... و... ما لأنه يماو لما جايني اشتار اسد بيقاتل بالسيف يشتغل... رجل الشجاع ما بيقول كذب ما هو عصد لانه عرفوا ايش اشتين انه ما اراد الله رجل الشجاع اذا ما اذا ما كان القصد اذا القصد انك توصل المعلومة خطأ يفهموها خطأ هذا دي هو كذب اما هذا فليس كذلك ها رجعنا قال بعد انت نكسوا على رؤوسهم رجعت راجعوا يعني قلنا بلاك فكروا ورجعت راجعوا قالوا لقد علمت ما بلا ينظون كيف نسألها انت اري ما بجاره قال من دون الله ما لا ينفعكم قالوا إذا ما بيشتري جابر فبات عبده كانها قال كذا هنا بالسنكار والفع كأنها سببيه قال الحين قالوا ما بيشتروا ينطقوا قال كيف فتعبدون إذا, إذا كانوا لا ينطقون ما بيشتروا ينطقوا فتعبدون يعني فتعبدونهم كان قال كذا قبل لنه قال فتعبدونهم لكن نبه لأن الغرض أثرا من العبادة ما بيعبد الإنسان الإله إلا الجل ينفعه لا ضرر ينفعه ويدفع عن هالضر ينفعه ويدفع عنها هالضر إذا بباقي عليه ضر هذا الغرض يعني كان القصد من العبادة في كل عند كل البشر قال هذا قب تعبد هنا أنتم ما بينطقوا كيف تعبدون يعني كأنه إذا ما بينظروا كيف ولا يعني كيف, تعبدوهم؟ كيف, تعبدوهم؟ يعني قال كيف تعبدونهم يعني كيف تعبدونهم ما إلا إلا إذا هم كذا ما ما, يعني ما ولا من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما بينفعكم ولا بشيء ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله الظهر أنك تحاول في إقناعهم كثيرا تتعف يعني كأنه قال يعني لأنهم يعني عرض عليهم أمور راضحة مثل الشمس وهم بيغالبوا نفسهم وهم بيهبوا أشياء ما يعني ما يمكن تتخيل فرجع قال يعني يبين لهم أن أمرهم هذا يعني أنهم يعني أمرهم حقير وأمرهم هذا تاثه فأظهر لهم تفجر من من من فعلهم هذا ومن عبادتهم للآلاء ومن آلهتهم أفن لكم مولى ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ ما أنتم عقال؟ ما ما معكم عقول تفهموا تميزوا بين الصح والخطأ هنا قالوا حرقوه بعد ما عجزوا ما دروا كيف يعني يناجحوا ما استطاعوا يردوا عليه وعاده العاجل إذا إذا في النيجاش إذا كان قوي بيرجع إلى البوه قالوا ح حرقوه يعني ما سترون ما يردوا على حجية ولا يجيبوا عليه فقالوا يعني إيش حرقوه حرقوه كانوا في أنبلا في التحريك حرقوه وانصروا عليها تكم إذا انصروا عليها تكم وستمموا بها وحرقوه إن كنتم فاعلين إذا أنتم مستممين بها ويعني إيش وناصر الله ويعني مجتذيله بحرقه وانفروا آلهاتكم فقالوا جمعوا نار في مكان جمعوا نار يعني حطب كثيرة قالوا جلسوا شهر بجمعوا الحطب أوه. في بعض الرواية وباسم التقرب الى الآلهة وان الآلهة تنتصر انتصر وباعت حرقها يعني بخلى الناس يعني يتقربوا الى هذا الامر قالوا حتى كان كما قد المره قال إذا المره مرض ابنها أبه مرض ابنها راحت تشيل الحطب وتحط فيها الآشي ذا المكان نجلدنا الآلهات تشفيه ابنها تقرب في المكان ذا يجل ابراهيم حتى جمعوا قال حرب كثير جلسوا قال شهر جمعوا الحطب يعني, يعني محرقة محرق كبيرة, كبيرة. فهنا قال حتى بعض الروايات بيقولوا بعض الروايات منهم قالوا كما الطائر, الطائر من فوقها يسقط من شدة الحرارة والجو تسمي يعني نعم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وقالوا وضعوه في منجنيك طبعا هو بعيد عن النار فتحرقوها لما أخذي مثابة وضعوا في منجنيك حذيذ بيقفوه بكذا الحجار الكبار وربطوه ملك عدل ملك عدل ملك. ملك عدل ملك. ملك ما قاعد ما قاعد ما قاعد يوصله عند النار ما قاعد يوصله عند النار مطبع. حوضعه في منجنيق بعد ما ربطه ثال وقفه إلى فوق النار إلى بين النار قالوا وإن جبريل يعني لقيه هو في الهاء وقال ألك حاجة ما بحاجة والله قال أما إليه فلا وقدومه هو إلى النار وداري بريج هذة ليه وداري بسرعة ها إذن قال ها اسرربك إذا يعني ما قال ما أنا ماتش. ما اشتمنا بنت في حاجتي قال اسرربك قال علمه بحاله يكفي عن سؤال فالواقع هذا هو السؤال فالواقع. طلب في الواقع هو طلب يعني فيه وسمة فيه يعني تضرع فيه إلى الله إن الله قد قال داري بحاله باي فهنا وصل قال في النار فيعني هنا جعل الله النار تكون برد قال قلنا بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار برد وسلاما على إبراهيم. يعني امر الله ان تكون النار برد حتى برد لكن برد هادئ يعني ما شديد قال قال لو كان برد العجب قال برد وسلام. بردا وسلاما على ابراهيم كان يعني في يعني وضع في النار عندما يعني كان في النار يحس بالبرودة يعني اللي فيها راحة ولا ضرته بشيء شيء ما وراحت ثيابه ما بلأيش الحبل الذي كان هو الذي ربطه به الذي حرك؟ والله متكسر حين ضغط. والله متكسر ما تحفظ ربي وجعل النار. لأ قد حفظها ربي. تحفظها الله. حفظها الله من هذا الشيء. ونجيه الله. أصلي سلام على قد يهودي. لا. سالم يعني. أولاً إن إحنا نفهم إن حين قال الله قلنا يا نار كوني ما بشي قال. ما بيع ما تكلم ربي. لا كذا. ما بل إن الله جى على النار هكذا. موضع ما بل إن الله بيحكي يعني إن هذا العمر سهل عليه ما هو بس لف بس لأنه الأمر سهل ما مصعب ولا قل. بسلا بسلا. يعني ذا العمر قال ما بلا تقول يحصل شيء وحصل. عادة الناس كذا يعني إذا بلا بلت تقول شيء يحصل وحصل هذا في شتى الله. جعل هذا الأمر من غير حتى ولا يحتاج إلى أن يقول كوني ما يحتاج أوه. أراد الله هذا الأمر فحصل حتى بدون أن يقول كوني إذن هذا خطاب يعني الله حول النار إلى هذا الشيء جعلها برد وسلام قلنا في رواية عن ابن أبا أنه لو ما قال وسلام إنها من الضرة لأن الله قادر على كل شيء يعني يعني يحول, يحول طبايع الأشياء هذه الحركة يجعله إذلج ما هو ما بالله شوكي قلنا <تصفيق> يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قال هم أرادوا الكيد به. فخيبهم ربي أرادوا الكيد به يعني أرادوا نحتالوا عليه أولا نجعله يعترف أمام الناس ما حصل الاعتراف قلنا لهم كيف تخلص منهم قال بل فعله كبيرهم وتخلص بغرض ايضا في إرشاد وتعليم كبير لهم هذا <تصفيق> الاول الثاني قالوا إن يعني الكيد الثاني أرادوا إنهم يحرقوه يحرجوه ليقولوا سرو كيف انتثرت الآلهة؟ الآلهة انتثرت انتثرت من هذا ذيك يعني ذمها وكسرها ووجاء له من عقاب جاء عقاب شديد بالنار هذا فرجعوا الله إن عبد سلبت الأم الرأس على هذا بدل يعني خابت يعني مثاعيهم وسلم وكان فيه يعني إثبات لان هذا الاله لم شيء، لأنك بيقولوا بيقولوا أن الآلهي بات ايه؟ بات اعرف جاهبات بات ام بات السلط يعني باجي لها قبها من الآلهة ومليش طير قولهم ويقولون الآله فرجع ايش؟ خابوا حتى هذا الأمر وسلمها الله كان فيه نكسه لهم حتى في هذا الآلهي يعني ما زود شيء لا لا أهم الله قال فهذا معنى وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ جَعَلْنَاهُمْ الْخَاتْرِينَ همَ الْأَخْسَرِينَ فنجيناه قيل إنه حرب بين النار وهرب ابن اخته وقيل ابن اخيه لوط في عن محمد بن القاسم إنه ابن أخوه لكن ما هرب وبين فجوا وبين فجوا وبين الذي عبايده الذي عبايده مقربه بعد ما عنك هي ربي <تصفيق> نعم <نحن تصفيق> حاجة ومن ذا لين وكله ما في بعض الروايات لا ما هي يعني ما استحسناها ولا قال المال زمخرجي قال إن نمرض نمرد حين راع سلم جاء وقال بحب لهم دري كم عرضن بهم يعني ما درا في شيء عرض عليهم المال ويطلب يعني إن ربي إيش يسمحه إيه العلاج إيه قرب <تصفيق> إلى هذا الاله لأربع ألف. آه. عايزه بلا أربع ألف بقرة قال أربع ألف بقرة. وقال في رواية الكشاف لكن ما ظهر. قال الكشاف يعني كان الموقف دو صعب عليهم وخافوا. ولكن الظاهر ظاهر الكلام ها ظاهر الآية إن ما بشي ما لو قت قرب إليه المرد ما محتاج يهرب. ما بلا في رواية قلنا ذكر الزمخشري كذا إنهم يعني فيش دي إن يعني فيشدي نحن نفهم من الموقف دو صعب. وماعد أحد ياسم يتبع لي شيء فالذيبين هم أخوة مستوى حجة وكل شيء لكن أهل الباطل ما عبنبع فيهم شيء مثل حينجي ما عمع عقول الحين الحينجي بدون عقول والله هنا مبلغ ذل واجهة قلنا بعيدة أننا, إننا نمرو أربعة ألف فقر فقره ذلك قال الله ونجيناه والوطن يعني مجاعدة خايف منهم ما بيش أنا ما أقول له ما بلاني شيء نفهم أن الوضع أنه قدو فيه خوف يعني بيرتعبوا بعد حد يازم بيجي فرصة كبيرة ان يهرب ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها نجيناهم قال إليه إيش انتقلوا إلى بأمن وأمان إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قالنا أرض الشام أو أرض فلسطين ان فيها بركة كبيرة بركة من ناحية الدين إنك كثير من الأنبياء وجدوا فيها ومن ناحية الدنيا ان فيها خير أنطار أنهار يعني بلاد الشام فيها الأنهار فيها الأمطار فيها الثمار والأشجار فيها بركة قال ونجينا هو الوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحادا ويعقوب نافلة ووهبنا لإبراهيم إسحاد وعزياده يعقوب يعني إسحاد يعقوب ووهبنا له إسحاد ابن الله ويعقوب ابن ابنه قال نافلة ومدعين يقول فوابة قالوا نافلها لأنه ما لابن لأ ابنه وبعضهم قال نافلها لأنه ما طلب الله يحب طلب يهب لها والد ورجع هب لها والد ووالد واب واب يعني وابن الابن وكلنا جعلنا صالحين وعدها نعمة الحين يعني عد يذكر الله هذا سياقه حين فعله وفعله وقاوم قومه وتحملوا فجاء لها ايش نجاه الله وانعم عليه نجاه وانعم عليه وهب له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلناهم جعلناهم فالحين كلهم إبراهيم وإسحاق وعجوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا جعلناهم أئمة يدعون الناس ويهدوهم إلى أمر الله وهذا قال يفهم أن الحين قلنا أن كان المفروض في الأئمة إن, أن الإمام المفروض أن يكون يدعو ويهدي إلى أمر الله فلذا ما يفترض أن يكون الإمام شخص يعني يكون ما يعرف ما يعرف الهداية أن أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاع الزكاة وكانوا لنا عابدين مطيعين مستعيمين. يعني النبضون على النبيان. ال الإمام ذي قد الناس. حت... النبياء أو آه. وكذلك الـ يعني ال القادة. الإمام يعني شخص يعتم يأت... الناس به ويسبق ما كان فنه... ما كان الرسول. لا لا كلهم منبياء. رسل من. لا ما عم. مثلي هو لأنك يعني إبراهيم ما هو دولة. يعني يعني إبراهيم إبراهيم ابراهيم ويسحاق يعني, يعني ما رجع لما ظهر حتى انهم رسل الى قومهم يا ابو هو كلهم ما بلان انه قال ابراهيم كان رسول إلى العام عام للناس جميعا هو ودعا ربما الى اقوامهم والله اعلم قال ولوطن ولوطن هنا يعني قال في الساعات السابقة في إبراهيم أول ما ذكر إبراهيم قال إيه لا أول ما ذكر إبراهيم آه ولقد آتينا إبراهيم رشده هنا ولوطن الظهر الآية كذا كلها برجع يقول ولوطن برجع يقول ونوحن ونوحن ورجع يقول وداودة ورجع يقول كأنه و... آتينا حكمه كل واحد يعني آتيناهم رشدهم هي معطفة عليها هنا قال ولو ظن طبعا هنا ظنناه قريب له ابن أختها أو ابن أخيه آتيناه خطما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث كانت في قرية كانوا أرجاث بيعملوا الخبائث وهذا وقال فنجاه الله من هذه القرية يعني كأن الألبيس والمعاصي إذا انتشرت في قرية فأصبحت خطر خطر هذه القرية لأن الله ما قال نجيناه من هؤلاء الذي بيصنعوا الخبائس نجيناه من القرية يعني كأن القرية أصبحت محل خطر محل خطر لو جلس الرسول يتأذى لو هو ما هو منهم منهم أو حتى لو هو بكارثة السماوي إذا جلس واحد في قرية مكان فيه فسوق في فقال نجيناه من هذه القرية فأنا غرجناه منها ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائس نفهم نفسها من الفسد والفساد بيخرب. بيخرب حتى على الصالحين آه. اما يخرب عليهم في دينهم وإذا ما خرب عليهم في دينهم في الحق الحكم مصائب المصائب تجي لهم لكن نجيناها وأيضا بيجي لهم مشاكل منهم يعني بيضره قال نجيناها من القرية يعني من شر, من شر أهلها ومن شر ما فيها ومن شر من العدوة هذه تحلت باهلها قال من القرية دي دي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا, سوئين كانوا قوم ان يكونوا كانوا ان سوء، يجب سوء يكونوا قبح ان خارجين عن ان يعني يكونوا يعني متمردين على الله ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب بيبلقوا لنا الفائدة الحين عتبر بالقرية، بما الأجل هذا لأن المكان أصبح مكان خطر، فلذا خريه من هذا المكان. إيه، لو حين وحين من. والله وساب القريه. أصلاً القرية نفسها ما هي مكان المكان خطر إلا جلها لها. جل أهلها كانوا قوم سووا، ولما نزل المكان يعني بيسبر المكان تدل نسبة راحها. ولا يهرب أصحابه. قال ودخلناه في رحمتنا. أي نجاه من قريه نحن في الأرض نجاه الله من هذه القريه وخرج منها الناس سلم السلم شربهم وسلم الفساد وسلم المصيبه هذه جاءت في القريه هذا معنى نجينا وادخلناه في رحمتنا جاء في رحمتنا ورحمتنا ما يجيب معنا في أي يعني في الجنه لأن الجنه محل الرحمة يعني جعلناه من أهل الصلاح جعلناه من أهل الرحمة ومن ومن أهل الجنة لأن إحنا بيقولوا وأدخلناه في رحمتك حين يقول فالجنود هي يدخلناه في الجنة. <تصفيق> قالوا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين يعني هو يس... يعني يستأهل هذا يعني يستحق هذا الأمر فعله ليش حط... يعني جعلها الله في وتعالى شي... له يعني ضمن الله سبحانه قال إنه من الصالحين. ونوحا للحين انتقل إلى نوح قال ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا لوطا رشده ولقد آتينا نوحا أيضا رشده قال إذ نادى من قبله فاستجبنا له ونوحا عاده ذا من قبلهم جامعة هذا نفهم حين بيقولون نوح عاده أبوهم جامعة يعني عاده الأصل لأن الله قال ونوحا إذ نادى قال من قبل يعني أرشدناه من قبل لا ما هو تعريف الظاهر أنه مبلغ إنه كان اذكر ولقد آتينا لنوحا ولقد اتيناه رشده إذ نادى من قبل ولا رضا ما نادى فلجيناه نادى حين نادى عن حين دعانا هو حين دعانا بعد ما دعا قومه حوالي سنه سنة استجابوا له ويعدعا الله يعجل بعذابهم فاستجبنا له فنجيناه لأن الله جاب عذاب قالوا عم المنطقة الطوفان جاب مياه أصبحت من المياه من الأرض ومن السماء بغزارة حتى تجاوزت قمم الجبال ما يعني ذا ظاهرة إن كانت بيعيش فيه يمكن يعني بظهر من باقي الأرض كلها الحين حين كالجمع من كل زوجين اثنين يعني من الحيوانات البقر شل منهم ذكر وانثى ذكر يعني كأن حافظ على النهر لا ينتهي ما لو عبا يبقى في العالم كل عبا خيره ما يجمع. ايه ولا في الحياة وفي منافع لهم. ترى به انه ما سلم ابتسالا منار الجيل والسيل انني انه سئل اليها ربو يرسل لي اخر الانبياء يسلم على يديه جمع غفير من الناس كان سلم هذه المنطقه من طرف يعني مطه معذره اه كان ناصر شيء انا كنا قال حق اذا هنا قال اذا جاء كرب عظيم جاء حضر عفين المات عم الارض ورجع ينجي رب قال نوحا نجينا هذا وحده والثانيه من الكرب كرب حين يجلس بينهم وهم في اذا ألف بشدة وكفر وعناد ولا يردو معه ولا يحب فنجيه الله منهم ومن مجاورة من المجاورة هم وغم فنجينا نوحا أيضا وقال من جا... بس له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم قلنا الكرب في, ال... في الطوفان وفي مجالة حسن الضامن من كان في هذا و إذا شد قال خمامة دي واحد ما يتغير واكثر أكثر اللي بيروح و هذا قال ربنا تدر أتكلم. على أرض من الكافرين ديارا قال لا خلي ولا واحد قال ونصرناه من القوم الذين كانوا ب... الذين كذبوا بآياتنا نصرنا نعم منهم يعني كان يعني ينتصر عليهم م. ما لأن قلنا لهم كثير ما يأتي النصر معنا الحماية فكره القران اي بينصروني من الله من من الله من ينصركم من الله مالهم من ناصر يعني ما لهم من من يحميهم ما لا هنا كان معنى معنى النصر ومعنى الانتصار الانتصار يعني كان الغلبه قال انتصار الانتصار لا, لا, لا ما ما صحيح كده ما يشتغل على ما من القوم الذي نكذبوا ان النظر ولا نجيناه من لكن لكن بسنا ادم يقول لك ادم قال ما قال أي قال بعداء الذين كذبوا بعثنا إنهم كانوا قوم سوين أيضا هم قمنا كانوا قوم سوين فأغرقناهم أجمعين كلهم وداود أيضا معطف على إبراهيم كله وداود يعني ولقد ألمنا يعني إيه بزده أو قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. حين قال بحكموا في الحرب إذ نفكت فيه غنم القوم وكننا لعقم مجاهدين. داود هو نبي الله داود وسليمان هو ابن داود وهم انبياء وكانوا قال قالوا حكموا في قضيه في الحرب يعني غنم الواحد دخلت مدرعه واحد وخلت زاد. وقاعد شاجر عنده عند داود. فلنظر بما سليمان حاضر فقال كأن داود قال خلاص صاحب المدرع يجيل الغنى مقابل مقابل الزرع حقه ربما أنه يسوي الزرع حقه يعني السمر حقه ثمر حتى حكم بهذا الحكم وربما أيضا هذا شيء في شريعه السابقة يعني تتغير يعني ماهضر للنسابة الآن هذا حكم داود ورجع قال سليمان قال رب... قال بهراي رب يكون أنسب للجميع قال كيف قال إنه يأخذ صاحب المزرعة يأخذ الغنم يعني صاحب صاحب الغنم يأخذ المزرعة ويصلحها يدري على ما تبي عند المكان وصاحب المزرعة يشيل الغنم يستفيد منها لا ما وكما وكماسبرت المزرعة يرجع الغنم لصاحباء والزرع ايش وكان عب فيه حكم حافظ عجال المال ما بقيلهم مال يعني الأهل الاسحاب الغنم وكل واحد استفاد كان فيها, فيها اكثر ارضاء للطرفين فيها الرفق بالطرفين ف يعني كان هذا الامر والراجع فالمهم انهم كانوا بيحكموا جمعاهم كلهم من الله حكم يعني هدايا كيف يحكمه بين الناس ومعهم علم بشرع الله وبمعنز الله وقال هنا قالوا نفشت إذا نفشت فيه غنم القوم قالوا نفشت يقول الإمام ذات النفش نفش الغنم ما بيكون الله في الليل يعني حين تنتجر الغنم في الليل هذا معناه ولا الليل بعد هنا دخل الليل والناس قام مينه إذا نفشت غنصية غنم القوم وكنا لحكم المشاهدين يعني كان الله يعني احنا عالمين بشا... ب... ب... بما حصل اثناء المحاكمة ففهمناها سليمان يعني ارشدنا سليمان اكثر ربما عاد فيه حكمه لانه حيث هو داود هو الاب والناس بي... يعني انقادوا له ويجع جي سليمان النبي الناس ما بيكتنعوا بالصغير مثل الكبير ماذا بالضغاء خلاله ومالصغير من الكبير وربما فيها يعني وقده كبير فيها لفتة ينت يتوجهوا يقول أنا رجع إلى ايش يعني يتوجه إلى هو اللي بايمسك الأمر بعد أبيه ولا رجع يجي معارضه ولا كذا كان في شيء من التوجه من توجه الناس الى إيش إلى سليمان ايه اللي قاله اللي قال إنما است يعني اللي قال الشر استمره إيه ويسكب قالوا كلنا آتينا حكما وعلم يعني كلما معهم حكم من الله وعلم من الله يعني يعرفوا كيف يحكموا في الأشياء القضايا وعم علم بأحكام الشريعة يعني حطوا نظام الشريعة نعم وسخرنا مع داود الجبال يعني داود كان معنمه أن الله بسخر معه الجبال يسبحنا والطير قالوا إن قال بعض الرواة إن سخر الله الجبال والطير مع داود بيسبحوا جمع حين يسبح بتكون تردد الجبال بسبحنا والطير يسبحوا معه هذه نعمه كانت ايه لا يعني هذا يعني هذا من النعم مع داود ميزه له لا الحين يعني سوى الناس في هاي يعني كده كبيره له الحين يسبحوا كلهم الله لا كان يسبحوا مع داود بعضهم بيقول ربما التسبيح ما هذا الصدى، وبعضهم بيقول ما وجد الصدى في الجبال، كما أصلي راح صوت وتردد الصوت، يعني بسمع احد يتكرر. بعضهم فاسلين بيقول إنه الصدى. يعني حالي يقول سبحان الله بين الجبال بعد يقول الجبال يسمع الص يقول سبحان الله سبحان الله يسمع الخالد هذا يترد هذا في الجبال. قال انه ما وجد الله في هذا الله حضر يعني ما يعني ما كان بشيء ولكن مدري كيف الظاهر من الكلام ان مزيه سليمان يعني الحين ما عاد سليمان بس يعني الحين الناس جمع الظاهر النبي فاش ايوه يعني يعني الظاهر يعني في التفسير فيه بعد لانه هذا بجون الناس ذي بعد سليمان وذي بعده كل واحد ما ما احنا نقول ان الله جاء على الجبال تسبح نعم على, على الجبال تسبح ونخرج مناسك لا تسبح يقول له ناهي هذا وحده وثاني هو الطير كذلك أيضا هذا تفسير لأنه ربما ذاهم ما بتفيدنا الآيات نصفاً ها بتسبح يعني انها بتسبح معه ما قبل أنه قالوا سخلنا مع جاود الجبال سخلنا الجبال معه وهي بتسبح ما قالوا سخلناها معه يعني بيستفيد منها في الواقع كان بيستفيد بي يعني كان بيصنع حركانم حركانم ما كل شيء يسبح عند الله امم تسبح ما قال معه ما قال معه ما معه فخنا مع الجبال يسبحنا بيصبر معه الجبال معه وهم الله كل شيء يسبح شي يعني الله كل الخلق قالوا في الواقع يعني انه جه الجبال ليه. بي يستفيد منها بيستفيد منها بيصنع منها الحديد ياخد منها الحديد ويصنع دروع ويصنع أسلحة ويصنع لأن كان قال علمنا وصنع أسلحة لكم نبي جل على الجبل إيه ولا ولا الحديد إنه يأخذ الحديد من الجبال بيسبر ما به أنا يعني ما ما قال إن الآية إن بي إن, بي... إن, بي... إن بي... جعل لكن بهذة بي... مبلغ الآية هذا فيها آية أخرى يا جباله أول بمعه والطير هذه فيها قلنا أما هذه الآية ما فيها لكن عندها آية ثانية قال يا جباله أول بمعه والطير وقال لنا له الحديد يعني نتردد معه كأننا فذي بفهم منها كان بدنا نقول إيش إن الجبال بالسبح والطير كانت بالسبح معه هذا داوود ما نحن ما قدرنا عن سليمان وعلمنا وقال يسبحنا معه والطهر وكنا فائر يعني إحنا قادرين على ان نفعل, أن نفعل كل شيء وعلمناه صنعه لبوس لكم يعني علم, يعني علم الله داود ان يصنع لباس لهم لكن لباس حر دروع هذا اللبوس يعني اللباس لبوس يعني لباس واللبس هذا هو الدرع هو أول من أنشأ الدروع هذه هي يعني بيجي كان بهوى الزرح في الاخل يوم اذيه حق لأ إذا قبأي حارف هي بقطعة حقيقة كبير كبيرة كذا وتغطي جسمه لكن بتعيقه من حركة ما بيصير يتحرك على هي جيه قطعة كبيرة ما بيصير يتحرك ايه كما هذا حاجة ستعب واحد هذا ما في كتار وبس يوف فهو قال يعني اخترع او دروع يعني مرنة ذاته بيجيه عبارة عن حلد حلق ويهب بنا ثلاثة نبع كلها بكم بيسحب كلها يجري ثلاث كذا بيتحرك يتعطف يعني في قالوا حلق وقالوا وقالوا قدر في السر يعني يجي على يسرد ايش يسرد هابي هبا حلق ويجي مع بينها هابي فلوس وتقيم من ضرب السر وتحمي وتلوا وتعطف, وتعطف يعني تتأقلم مع جسم الانسان واول قالوا ما صنع هو قالنا قال لا رحدي بيسرق بسرعة سرعة لكن بيصيغ بيسرق سبر الحلاق الحين يسبرك كذا هلق لي يعني اثناء ملا معناه لنا رحدي كان بيقول بكذا ما يحتاج يعني النار قال وعلمنا هذا اللبوس قال يحسنكم من أمركم من بعدكم هذا اللبوس ليحسنكم هذا اللبوس من بعدكم يعني من يعني من بعدكم يعني يكون الدرع لكم من, من سيوفة يعني سيوفة من السيوف من نعم فهل أنتم شاكرون هذه النعم لأنها نعم كبيرة لما. ولسليمان الريح عاصفة يعني جعل الله لسليمان الريح سخرها له سخر الله لسليمان الريح الريح جعلها سخرها لتنمشي بأمره عاصفة يعني قوية وسريعه تمشي قال بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركناها فيها هذا معنات تسخي نها بتجري بأمره إلى بلاد الشام كان يتنقل بها بسرعة بسهولة لا يؤمر هذا تخيل ان هذا الرياح تمشي إيه بهمشته لا بمر... يتعلم في هذا الأرض لا ما بلال بلقى... يوظفو ذا اه تحمله تحمله إلى أي مكان بأمره بسرعة مسافة كبيرة تقطع مسافة بسهولة يعني ما بيحس فيها بايش لا بجي مطبعة ولا تنكع ولا قال ولد سليمان ريح عاصفة ستجري بأمره إلى الأرض التي ضرقن بها قال اشتري مبلغ أن تنقل عليه إلى الأرض ولا في الواقع هي إلى الأرض غيره لهذا أن نبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان أراد ما بالأرب ما يعني شيء النبي يعني غرض غرضه مع غرضه من يكون ينتقل إلى تلك الأرض إلى الأرض يعني إنه بيحاول يعني بيبدد اللي بده ما هو راح هل يقول مكان ثاني في مكان ثاني تقول الارض قبل انه لفته يعني بيجوا الاماكن المباركة اللي رغبتهم يعني الحين السيارة كنت وصلها مكة لديه فيه ديين وفيه كذا بديه بسيارة ولا كذا وسيلة ناقلة أخمات وصلها لكل مكة هل ويشتي ويشتيوا باقي حاجات لك أننا الأغرض الأهم أه. قال ولي سليمان الرحاسي فتنتجي بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين لأ بكل شيء عالمين وبكل الناس عالمين ويستحقوا أو ما يستحقوا ونعطي ذا أو ما نعطيه هم مناسب أو ما هو مناسب ومن الشياطين من يغوصون له كان عدب أيضا سخر الله لسليمان شياط شياطين بيشتغلوا له عام لله ولا يخالفه؟ شياطين جن. يعني من الجن يعني هو إحيان لا ما هنا في الواقع ملائهم جن أخباً لكن ربما لكن بيشتغلوا على حسب أمره ولا يخالفه، لأنه قال ربي يعني مراقب لهم. ربما يفهم ومن الشياطين من يغوصون له يعني قال بيروحوا إلى أعمى البحر البحار ويستخرجوا له الدرق واللالة والمرجان الأشياء النفيسة لما يتفعل الإنسان الله بتعب غامرة فكان الشياطين بيروحوا في يغوصوا بعض الشياطين ايه يعني يغوصوا له ويجمعوا هذا اللي قال. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك عب يعملوا أعمال قال دون ذلك يعني كان أقرب من ذلك أقرب من النزول إلى ربما أعمل في الشياطين اي ربما منهم كذا المهم يعني لان الشيء يعني شيء مثل اجباري لهم اي اي وبعدها قالوا كنا لهم حافظين نعم يعني احنا حافظين مراقبين حافظين ما ما يخالفوا لا سعد بنقول حافظ لهم يعني ما يجمالون ما ما منهم كان وحافظهم يعني حافظ لهم ما يحربون ولا يسووا شيء لا يخربو عليه انه قال الحين هيخلصون له ويعملون له عملاً عباً أعمال غير الغياثة غير عنده يبنوا له بيوت ويسبروا له أضاني ويسبروا له يصنعوا له اسم صنعات يعني جعلوا له ملك كبير ويعملون له عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين يعني وحنا حافظين لهم ما يمكن أن يخربوا عليه ولا يمحقوا عليه مهم <تصفيق> <تصفيق> قال وايوب يعني قالهم يعني اتينا ايوب رفعه وبنا اتينا ابراهيم اولا واتينا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وهذا ايضا ايوب ومن الانبياء نحن في سوره الانبياء ذكر فيها كثير من الانبياء قال الله ذكر يعني ما قد يعني ارشد الله ايوب وألهم رشده قال اذناه ربه قال هذا القصة إذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين لان ايوب هذا قصة اجيبه يعني اي في الصبر قال يذكر الله قال حين مسه الضر قال إذ نادى ربه حين دع الله وقال اني مسني الضر قالوا ان كان في منعم ايوب عليه السلام كان في نعمه وكان مع ابناء كثيرين واموال وحيوانات و يعني ونساء ومع يعني في في نعام كثيره ورجع يجي على المصايف ابنائه موت وجمع وامواله تنتهي تحت تنتهي كلها ورجع يمرض هو مرض حتى بعضهم بيقولوا مرض يعني ما عاد تضع الناس قالوا عندي فيها من الاخره اكره بتاكل في جسمه وجلس يصبر مدري كم سنين ولا دعاء أن الله يشفي في ذا المدى كلها ولا لأن الله يرفع بلاه ولا أنه جلت سنين وهو مريض ومدد ولا يستر يتحرك ولا شي والناس كده يعني ابتعدوا عنه كلهم لما قال حتى في بعض الروايات وصل المرض إلى لسانه يعني كان بيقولوا له يدعى أن رب ما يرضى يدعى قال لبا يفضل با يجي أجل قالوا لا عجيب يصبر في, يعني في موقف قدو فقد أهله وأولاده وأمواله كل شيء وجسمه قدو بينتهي بيدي يعني بينتهي كل قليل قليل ما قال حتى وصل المرض إلى لسانه قالوا ورجع دعاء ربي حين وصل عند لسانه قال يجيل أنه ما أجاد يذكر ربي ويسبح ربي فقال حين قدو بيصفل عند لسانه قال ربي اني مسني الضر فما قال الله شيء قال يا الله مسني الضر وانت ارحم الراحمين يعني فعضرني لا ما لا أبضل. انت ارحم الراحمين انت الراحمين انت بدك اذا بدك يعني بدي طلب في يعني تشكي في الواقع يعني خبر له بحاله وفي ادب وفي كبير يخبر له بحاله ويشكي اني انا في حالك كذا وانت ادرا وبس وارحم وبس يعني اذا هو مناسب لي كذا لكن وبعد هذا كله بعد محين قال كذا فاستجبنا له استجاب الله له فكشفناه ما به من ضر فبيع بخير سالم هذا اللي واتيناه اهله قالوا بعثهم بعضهم فجاهل هذيك ما في له قالوا هذيك ماتوا بعضهم بعد الوقت رجعوا وعجاله مثلهم جاء حاله ما قال بدلهم واتيناه اهله ومثلهم نعم ان كان يقول كان مع سبع ابناء قالوا يعله رد له سبع ابناء ولا سبع يعني جالها وقعد حتى النساء مثلهم قال مثل أهله رجينا له أهله يعني انا بقدره الله ما في يعني ما لها يعني ما مالك مالك ما هي ما ما يمشي بعيد ولدوا ولدنا لا فاه راتينا هم نفسهم ما هي ورجع جالهم لا اتينا ايه وجالوا مثلهم معا ان بعضهم ولدوا وبعضهم ربما احتوا النساء جالهم مثل النساء مم. فهلا لأنهم يشمل الأب والأولاد ولا يعني والنساء ورديناهم له هي نام وبناله مثلا معهم رحمة من عندنا وذكرالعابدين يعني وفي هذا ذكر ذكرالعابدين تذكير للعابدين إن الله بيمكن أنه يعني أيه يغير من الأمور ويرد الأشياء إلى لو كانت كيف ما كان إن الله يحول الحال الحال إلىه إلى, الى الاحسن ولا الى ذي يرغب فيها الانسان لو قد وصل الى ما وصل فيه من السوء هذا قالوا ايضا فيها حكمة انه كن يتذكر واحد اذا جاله كن مرب جلس له اسبوع ولا له شهر ولا سنة ما شيء شي ابسر كم قعد ايوم يعني اندري كم يعني عشرات السنين وهو مريض لا عاد تذكر هي ثمانين سنه وكم كم هو نعم عبد إنه إنه كان صابرا وهو يعني قال صبر مده يعني قاعد كم في شيء إنها قالوا إنها يعني عبر على ويعني ويدري إذا واحد ذاكم من جاله مرض لا يقدر وش قدو فيها ما هو شيء تذكر أيوب عليه السلام ما هو شيء قال ثانيا انه يسبر واحد يحال كون واحد ويطباه ويسهله لاي بعضهم يسخط ويقول ليش من اجي لي كذا وليش ما اجي كذا يتذكر كيف ان ابراهيم حتى كيف يعني ان ايوب صبر في هذا قاعد مدة طويلة وحين ما بلأ نجدنا خايف على العبادة معاي سور ذكر ربي ورجع قال ربي اني ماستني الظرف قال فكشفنا له ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفلين هؤلاء كلما ألهمناهم واتيناهم رشدهم إسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين فيهم أيضا مدع حمد الصابر إسماعيل خبر. خبر قالوا إسماعيل وإدريس من هو إلياسو أو شخص آخر قال الكفل منها بيقول بعضهم بيفسر بلا الحفظ العظيم بعضهم بيفسر بذنون لكن الذنون عادة بأي يعني يمكننا إلياس قال وذنوني أيضا وآية الله وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا هؤلاء قال في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني اذ ذهب مغاضبا يعني وإيش وإيش وإيش الله آه وآتيناه ألهمه ورشده قال أي أيضا قال معطف على إبراهيم ذنون النون يعني السمك السمكي الحوت النون يعني الحوت والحوت هو السمك الكبير سماحوت وهو سما نون ذنون يعني يونس عليه السلام هو صاحب النون ليه سما صاحب النون قال هذا النون الذهاب مغاضبا لأنه قال كان يدعو قومه يدعي جماعة يدعوهم إلى الإيمان بالله ما عرفه وابه وحاول فين رفضوا رفض منهم حين ما رضيوا إن جادوا له فلا يرضي يرجعوا إلى الله ومغاضبو حين بي يعني بخرب عليهم أهل ويكفرهم كلن غضب يعني بدو غاضب عليهم هم قدام غاضبين عليه كذا الجو مو سهل فرجع من عندهم هذا إذا معنى مغاضب لأن إيه يعني بيقولوا فرق بين غضب ذهب غاضبا ولا مغاضبا بيقولوا غاضبا يعني ذا أقدر غضب من الطرفين بيقولوا مخاله فرق بين حين أبو سبارب تا كلها ضربته كان إذا ضرب مني وخرجته ضربته إذا أمني أنا وياك باركتك هذا بيقول مفاعلة تكون بين اثنين قال ذهب مغاضبا يعني إن جبه غضب منه ومنهم مم. مم. نعم جبه غضب يعني إن الجو قدوة أصبح كأنهم متابوا قدوة مدهب يعني فقال خلاص ما عاد نفع فيهم وحن وضرك ذهب من عندهم ما عاد دعاهم إلى الله فقالوا إنه قصر في هذا الأمر لأنه كان المفروض إنه لا يذهب حتى يكون يأتي أمر من الله مم. هذا الخطأ ما أن الله أمر أنه يجلس ومعرضي هذا بعيد من النبي إنه يمر بشيه ويخاله ما قال الله أنه يعني لأن العنبياء من يعني يعني منذه عن الكبائر ما قال قالوا هنا أنه ما انتظر لما يقول الله له اسمح له أنه ينتقل ولا إيه إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه وعنده إنه ما إحنا قايلين شيء ولا إحنا يعني ما حقين عليه نقدر عليه في الواقع هنا ما معناها القدرة مم ما قدر ما حد ربي ما هو قادر عليه لكن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه لا لن نضيق عليه لاني قال قال الله يعني في الرزق مثلا قال ما قدر عليه رزقه وقال في ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق على رزقه يعني يعني نقدر عليه نضيق عليه عندهن نحنا ما إحنا قايلين شيء ولا عليه قايلين شيء ولا إحنا مضيقين عليه <تصفيق> ويعني باني على هذا الأمر و و فأخطأ لأنه ما انتظر حتى يأتي أمر من الله يعني في هذا عذر له يعني لا هو مقدر معه ومجعل شيء يا اس بيد ايه بكل نصابه وبكل جهته وما رضوا وما وغضبوا عليه وغضب عليهم ورجع عنده خلاص ما عاد بس فايده فضربوا عنده ما عليه شيء ظن ان ان يعني ان الله ياخذ ولا يقول ما هو قايل شيء ربي ظن ان ان نقدر عليه يعني لن نضيق عليه قال والا ذهب مغال ظن ان ان نقدر عليه فنادى فش ولما احنا إحنا لك رجع لكن, لكن وقال يقدر انت قال ركب في سفينة يسافر عند قومه لكن قالوا في السفينة كان فيها, أيش يعني كان فيها زيادة في الركاب فقالوا ضروري واحد من الركاب يلقب في البحر ولا بات غرق السفينة هذا قالوا موقف السفينة رديرك فيها يونس قالوا قد بات غرق السفينة ضروري ما هو ممكن نجاتها إلا بإغراء إلا بأن نتخلص من واحد نحل السفينة قالوا, قالوا, قالوا سهم قرعة يعني وضعوا قرعة طلعت على يونس عاد هذاني مرة طلعت على يونس هذ مرة طلعت على مدري كم مرة ذكر ذكر منها من حين وقت القرعة ذكر انه, إنه ما انتظر لما يجير ايش امر ربي ونتسرع في هذا الامر تعرف فهنا ورجع ايش ارموا بف البحر ما قبل الله في ايش في فم حوت يعني سمك كبير السهمه ابتلعة كله في البحر فقال أبصر كيف قدرة الله حين يقدو في بطن الحوت وبيتلحم فيها الأشياء وعاد ما قد قبل يفارق الحياة يذكر هذا الأمر هنا رجع قال رجع رجع يسبح الله قال قال إيش فنادى في الظلمات هني في بطن الحوت ظلام بحيطات الحوث بحيط ما هداه في بحر في بحر قالوا جيوا هداه بحر مثل محيطات ذي كلها بيجي بعض البحور بيجي اسفالها ظلام ليل البحار العميقة قالوا قال ف... يعني هي كفيها السمك السمك ويعب بعدها من ظلام ويعب بعدها من ظلام حوث كبير جيب ديوبة كمان جاء حسين بطانيه مع براوحي قال فانا جاء في لا إله إلا أنت ماذا إله إلا أنت أنت القادر على كل شيء وأنت المستحق وأنت كل شيء ولا الأمر كله اليك سبحانك أنزهك عن كل شيء نقص إني كنت من الظالمين أنا كنت من الظالمين حين قصرت في هذا الأمر فاستجبنا له كيف نفع الرجوع إلى الله والتسبيح استجبنا له ولا الفاتحة ناس في ذلك السرعة فاستجبنا له فاستجاب الله له ونجيناه من الغم فاستجاب الله له فاخرجهاش يعني نجاه من بطن الحوت يعني الحوت ذهب الى شاطئ ورمابهاش بذف فشاطئ فنجاه الله من هذا الغم ومن هذا يعني المحل دي هو يعني ما يتخيل واحد انه باستر وقد فيه ولا دقيقه فقال فضلنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم إذن أنجع الله حين قال رجاء إلى الله وقال سبحانك إني كنت من الظالمين فالله يجب ينبهنا إن هذا الأمر من السنة الله كذا في الناس النذير جاء فلا في الشدائد في استجيب فلذا أقول ما هو نبي لا حد يقول ما أبلى النبي لأنه قال بعدها وكذلك ننجي المؤمن. مثل هذا النجاح بان النجاء بين ننجي المؤمن. أي مؤمن مهما كان الخطر يرجع إلى الله ويسبحه وان الله عز باينجيه لكن عم أنا ملاحظه نيجي واقعين واقعيين بعض المرات يجي الواحد ورضاه وما المفروض إن عاد واحد يرجع أمره إلى الله يعني يطلع إلى رب ربي وييجي على الأمر إليه ويعني إذا تقصير ولا شيء يتب منه ويرجع إليه وينزها ويسبحه وينتظر النتيجة من الله. لأن إذا كان في نتيجة خير له، فالله بيعيش. بيعني بيحجق أو ينجي. لكن إذا كان الخير له في في فيك الحالة يموت خلاص. قد يكون الخير للإنسان في الآلة. يعني مثل افرض واحد مثلًا مؤمن وصالح ووقع في ورطه فلو يعني قبائل يموت فيها ودعا الله واستجاب ودعا بهذا الدعاء. والله عالم انه لا ينجيه انه باجي للشغلة وباجي يلففنا في دينه وباجي ملحق على في دينه يعني لو يبقى من يتخرق فوان احتله له يموت في ذلك اجلاع ويدخل الجنة اذا نعت هذا الامر عند الدعاء نجعل الامر الى ما اختارها الله قد يختار يعني ادري ادري ان بيستجابه ينبسط يابن الدعاء ما بيضيع ما الا ما انه يجعل لك اجر هناك مقابله ولا يعني يعني يدرين به افضل لك يعني في الواقع ان الانسان ما يدعو الا الى الخير واذا الخير لك في في انك تهلك سهل اذا يركن واحد يضح قال لي خيره يدعي واحد في اي مسألة في اي شده يدعي ربي وبعدها خلاص لا عاد يبالي إن جاء إن سمرت في, في دريم باج فيها خير كبير وإن قد ارتفعت فإن استجاب الله ما الاستجابة ما يعني يؤمن واحد وقال الله كذلك ننجي المؤمنين ما فيها يعني لا نتجد إن هذا الأمر ما بالله الشدائد خاص بالأنبياء والرسل وكذلك ننجي المؤمنين الله <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا كان سارح من رحمن أدراب ال ال ال بيشوديه وجدني الأحسن لي جميل دراب هاي فانصح إن قال إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين قال أنت أدرب ودرب إيش في الدين زار قال أنت عارف الشودي بى الأحسن لي قلت أنت أرحم الراحمين كبت الرحمة والرحمة كيف المال هنا قال فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك نجى المؤمن وذكرية إذ نادى ربه ايضا هذا ايضا هو علم الله الرشداء وذكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دع الله انه لا يخليه قال لحاله يعني يموت ولا يجمع من يقوم بامر النبوه وخائف منه لكم على النبوه على الدين ورجع قال لا تذرني فردا وعاد لا قال ان يكون خير الوارثين يكون قال يعني يكون قال من داري هناك ما ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الله من الدين من هناك من هناك من من من هناك من هناك من هناك من من من هناك من هناك من هناك من هناك في هناك من هناك من هناك من هناك يكون خير وبيجي الحدا أيضا خير إيه نبيجي <تصفيق> له منه نعم قال لا تذرني فرد أن أنت خير الوارثين ما معنى أنك ذا تركتني فرد أنك بايع الدين ولا أنا... لا أنت خير الوارثين أنت أنت أنت أنت, أنت بتحكم بهذا الأمر وأنت بتنقل إلى إلى المكان الأنسب وما هو ممكن ما يضيع شنو هذا الأمر ما هو نشتني أنا دوبه بالدين ولا ما ربي ما هو هو أدرا وحكم لكن إذا سبر كانه بيقول حتى اذا كان هناك حكمه فيه او ما لنا بالحكمه في فيه فرد مني قالوا عنده خير وارثين فاستجبنا له ووهبنا ايضا الفاهنا قلنا يعني تعدي بسرعه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصرحنا له زوجته زيدنا له زي يعني كان فيها مرض ومنعها من الانجاب ولذلك اصرحنا له وعافيناها عاد على الطلب مم. لا الظاهر كان زي عادل. عادل. نعم نعم النبي انهم كانوا يسارعون في الخيرات هذا قال الظاهر حتى حتى انهم الظاهر يعني يحيى يعني زكريا ويحيى وهذا والله والله الكلام الحين دول في دول كذول انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا قالهم يسارعوا في الفعل الخير ونعرف ان المسارعه هذا امر مطلوب في الى في خير سارع ان يفعل الشيء في في وقته في اول الوقت يسارعون في الخيرات باي فعل يسابقون حلو في اول وقت ما ويدعون أنا يدعون ازاي عن وجمال الطبي ويدعوننا رغبا ورهبه يدعوننا رغبه ورهبه اما ان يكون رغبه في العطاء والثواب الكثير وخاف من العباد اذا خالفنا او يكون معنا رغبه رغبا يعني يدعون الله رغبه ما هو رجل من مكرهين على هذا ما بالارجل انهم راوا ان الله يستحق العباده ورقبوا أن يطيعه. فذي قال أمير المؤمنين عبادة الأحراب ما هو بيعبد لجل السواب ولا لجل العقاب مم. مبلن إنه رأى أن الله أهل هذا ويستحق العبادة في, في رقب في هذا الأمر مم. هذا وحده وهم بيتؤمن هذا الأمر قناعه ورقبه في طاعة الله وأيضا رهبه يعني رجال يعني أيضا خوف. نعم ايش تنبيذ كذا وكذا إنه مبلغ شيء بغبه ورهبه ما رغبه يعني طلب للثواب ورهبه يعني خاف من العذاب ولا رغبه يعني قناعه بأن الله أهل لهذا الأمر لو ما به عقاب ما في عقاب وما من الحساب والعقاب يريدون انا رغبا ورهبا ورهب. ايضا حتى قالوا كأن هذا فيها صفات المؤمن هكذا بيهم راغب في الخير وفي نفس الوقت خاشع ما بيجوه حتى أكبر مؤمن ما يمكن تراه ويجوه مطمئن يرغب في الغرب وقف فيه خوف قف فيه خوف هذا هكذا الإيمان بيجي بقاف الإنسان خوف لإنه إذا ما بقي خوف ما بيستروا أحد يشب النفس الخوف هذا بردى واحد مع أنه المؤمن هذا دي بيجوه صالح بيحتاج الخوف يبقى فيه إذا جال الخوف تاه ورجع واحد وآشه وضعه نعم ويدوننا رغبا ورهبا وكانوا لا نخاف كانوا خاضعين يعني مقادين يعني يعني نفذين كل ما اهمنا امرون به الهنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولبالدينا ومشايخنا بالدين وتكبل منا يا أرحم الراحمين سابه. سورة الأنبياء آخر سورة الأنبياء صفحة ثلاثمائة وثلاثة صفحة ثلاثمائة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها من للعالمين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 الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتاك أنفسهم خالدون لا يحبنهم الفزع الأكبر وتتلقىهم الملائكة هذا يومهم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطني السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون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 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تبتمون وإن أدري لعله هتنة لكم ومتاع إلى حين قل ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصدون راحه جاره عز الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله في هذه الصورة ذكر الله كثير من الانبياء وذكر بعض الحوادث التي تعلق بهم وتقريبا فيها دروس كثيره كما قلنا في في ذكر يعني ايوب وفي درس كبير للناس لاجل الصبر وفي ذكر يعني وفي ذكر الجميع أنهم كلهم كانوا يدعون إلى توحيد الله وأنهم كانوا بمحب أنفسهم وأنهم يعني من أجل الدعوة إلى الله توحيد الله وكيف أن الله كان كل ما بذل الإنسان نفسه جازاه وانعم عليه. هنا ذكر أيضاً مع هؤلاء الأنبياء كل مريم والظاهر أيضاً أنها مع على ما سبق <تصفيق> يعني وآتيناها ورفداوي يعني, يعني كان معها هداية من الله التوفيق من الله التي أحصنت فرجها حصنته يعني ما, أش... ما وقعت في أي محرم أما الزواج واضح عندهم انها ما كانت مزوجة ما يحتاجين فيه بعضهم يقول أحسنت فرجها يعني منعته بسواء بطريق زواج أو بغيره وبعضهم يقول أحسنت فرجها يعني حسنته يعني عفت ما وقعت في الحرام أو الزواج واضح أنهم كانوا يعرفون إن يعني متفق على علينا ما كان أنها لم تكن مزوجة قالوا لدي أحسنت فرجها يعني أقولوا هو هوا، هذه معروفة بهذا الأمر هذه أصفالها عرفت بها لا بديش شيء بين ناقض يعني كان ناقض عرفت بهذا الأمر ما الناس ما عندهن ذقده أحسن يعني الاستذار أحسن من هذه الطرق ما فيها إشارة إلا قالوا الناس قمت متح لكن بمعنى عصنت فرجها يعني عفته من ال من الحرام وأما يعني لكن في الواقع هي عفته من الحرام وكذلك ما تزوجت لكن أنها لم تتزوج هذا معروف ما فيه نقاش كونها, يعني كونها تنزهت عن الحرام فقال فقال أنها عفيفه من الحرام بعيده من الحرام لانها كانت من اهل التقوى فنفخنا فيها من روحنا نفخنا في مريم من روحنا هنا عاده بيقول الله احنا قلنا معنى نفخنا فيها من روحنا يعني اوجدنا الروح اوجدنا فيها من روحنا لكن عاده النفخ يعني بيكون في الجسد حتى يصبح في حياه وإحنا ما نشير قد فيها حياه هي ما نفخنا فيها حتى يجي فيها حياه هي. لكن في الواقع كان تتكون جسد يعني قد جسد عيسى ورجع نفخ الله الروح فيه لكن لا تكون نذهب إلى بعيد معنى النفخ نفخنا الروح يعني أوجدنا الروح أوجدنا فيها روح لما قلنا قال نكعذا جيده جيلها يعني ما ما ما ظهر ولا اشتغل هذا الأمر ما ظهر ما اشتغل واذا وكذا عندك جوه النفخه يعني حتى تكون التكو... بدا الايش الحمل قلنا فخلوه حتى يبدأ تكون الحمل ويعني فخلاه مرة ثانية حتى اولد ساقه الروح قالوا نفخنا فيها يعني قالوا معناه نفخنا في عيسى لان فيها نفخنا في جسد الجسد, الجسد الذي تكون داخلها نفخنا فيه من روحنا ومعناه نفخنا فيه من روحنا يعني اوجدنا فيه من روحنا يعني اوجدنا فيه مثل ما قال في, في ادم عليه السلام فنفخت فيه من روحي يعني بعد ما تكون من التراب نفخت فيه من روحي م. فقاله من روحي قالوا إنما المراد بقوله من روحي يعني كلها, كلها الأرواح من الله ما بالحين كان أمر غريب أن يوجد الإنسان بغير أن يحول من التراب ما هو يعني عن طريق الأب بين الله قال من روحنا ولا كل الناس من روح الله يعني أنه حياة من الله ما الروح هذه من الله في, في الإنسان؟ كل روح في الإنسان هي من الله آه. إذا نفخنا فيها من روحنا يعني من الروح التي منا ما بلن أن هنا إضافتها إلى اللحم فيها أمر غريب. غريب. غريب يعني فأوجدنا في عيسى في الذي داخلها ما كان فيه روح أوجدنا فيها إيش من روحنا أوجدنا في الحياة هذا معنا وجعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها آية آية عجيبة يظهر بها قدرة الله ويظهر بها إيش يعني ويظهر بها أمر الله إنها تلد إيه من غير زوج يعني أن تلد عيسى بغير أب هذا آية عجيبة وأيضا نفس عيسى جعلها آية طبعا مأية جعلناها آية وابنها آية جعلناها ابنها آية ولا جعلناها آية وجعلنا ابنها آية لأنها هي آية في نفسها حين تولد بغير يعني طولد ولد بغير أب وعيسى عاد في نفسه آية حين بيتكلم في المهد وعاد يعني في إحياء الموتى وإبراء الأثم ولا أبرص وفي نفس آية فمن بعدهم كلهم آية لأن في الواقع يعني في كل واحد في آية يعني بس ما قال آية بس برجع من يعني من الحظ يعني أكتفى أكتفى بأحدا بذكر إحداهم جعلناها وابنها آيه جعلناها ايه يقول جعلناها يعني وجعلنا كتب يعني واحد من يعني مثل يعني كأننا جعلناها آيه وابنها ايه, أيه يقول يقول ما ما من ها اي يقول حذف ما ما ولا تنع؟ ما هو ذي؟ حديث من الأول إلى الثاني على؟ بيسر، بيسر كل واحد من الأئمة، ولا يجعل كل يعني في في وجودهم جماعة. إذا مخير قال كل كلهم الأئمة لأن الأئمة مجموعة. من الحين جاء ما هو صاحب الآية؟ every آية أم بغير حنجل أم ولد بغير أب. إذا ضروري الولد ولد والأم في هذه الآية. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم بعبدين. بعد ما ذكر الله هذه يعني دعوه الانبياء السابقين قال ان هذه يعني كان هذه هذه كلها امتكم هذا يعني كانها امتكم كانها طريقكم كان اديانها هذه الاديان السابقه كل ما مر من الدعوات من دعوات الانبياء السابقين قال هي امتكم يعني هي طريقتكم وهي ايه ويدعوسكم يعني هو الاسلام كل هؤلاء يدعوا الى ما تدعون اليه الى ما دعيتم اليه يعني هذا هو الدين الذي كان عليه الانبياء هو دينكم الان هو ما كان عليه الانبياء يعني كانوا كلهم يدعوا الى دين الاسلام يدعون كلهم الى توحيد الله ان هذه امتكم يعني كان قال ان هذه هذه الأمم كلها هي امتكم هي دينكم هي ملتكم مم. ما يعني ما بينافر كل يعني هي الدين الذي يعني الدين الذي معكم هو الدين الذي جاء به هؤلاء والدين الذي جاء به هؤلاء هو من لكم؟ يعني ولا أكثر يعني هو الدين اللي كلامه كاتب بالشيء تغييرات ما بيقولوا بتغيرت منه. لو جاء تغييرات في نفس الدين الواحد يعني في عند الرسول الواحد يعني مثل الدعوه هذا توحيد الله وتنزه الله هذا كله في كل الديانات. وادعوها إلى عبادة الله نعم فيها تعليل نبي كلك بعد ما ذكر كل الأنبياء قال إن هذه يعني كل هذه الدعوات أم هي هي يعني هي ملة هذه الملل كلها ملة يعني دعوة الله واحدة للأنبياء يعني للناس جميعا بعث بها الأنبياء اللي كان كلهم يقولوا إنما الله اله واحد بس ما بدو ما بدو تحليل لا ولا هذا تاوكي لا ذاهب بعد كلام لا بعد ما ذكر كل القصص السابقه قال إن هذه امتكم إن هذه أمتكم. يعني كل هذه الدعوات هي في من من من من منها كل قال ما الاصول منها من اننا ساعي ما لا. استعمل، فاستعمل التعليم. لا بد أن استعمل، إن هذه أمتكم أمّة واحدة. قال إن هذه أمتكم. قالوا حال أنا أمّة واحدة، أمّة منصوبة على الحال يعني غير، يعني مفترقة، غير مختلفة. في نفها من الأصل في الدين أصل واحد. ما هو ما يعني في كل كل الأديان أصلها واحد. والدين نفسه أيضا أصلها واحد. فإذن الاختلافات والفرق التي نشات ما هي يعني ما بجيه إيش تفرقت تفرقت وإيش والأصل هو واحد يعني فيها إيش خرجت عن الأصل قال إن هذه أمة واحدة وأنا, وأنا ربكم فاعبدون أنا ربكم جميعا فاعبدون وجه العبادة اليها وتقطعوا أمرهم بينهم لكن كأن تقطعوا قال إيش فتقطعوا يعني ما بدل ما كان أمرهم واحد ودينهم واحد فتقطعوا كل واحد هبلهم من عين وكل واحد مسفله نفسه وما خلى الباقي خلنا يا ابا فتقطعوا امرهم يعني كل ناس هبل يعني مذهب وخرج عن الاخر عن الاخرين من الحين جوه حاجه معهم جميعا وجاي يتفكر هو كل واحد جله تبعه منها فرقوا ما حد عن يعني ما عاد علموا فقال هنا اذا الفرقة التي نشات في الواقع كان مفروض أن يكون الدين واحد والأمر واحد لكن بعدما قال ان هذه أمةكم أمة واحدة قال وتقطعوا أمرهم بينهم لكن بعدها تقطعوا يعني تفردوا كل واحد قال ايش حبله مذهب وكل واحد ناس جايوا يهودوا ناس جايو نصارى ناس البقر ناس بدون أثنم ناس بدون كذا لا ما هالأمبياء لا الناس لا لشتي الناس إنهم إنهم كأنهم خرجوا عن ال الشوارع المفروض أنكم كلكم إنها ملة واحدة والأمبياء كلهم على ما مضى بيت عائلة ملة واحدة لكن تقطعوا الناس كل الناس ذهبوا لمذهب لحالهم وفيها إشارة إلى أن القتل واحد إلى أن الأصل واحد والمفروض هو واحد ما الأفر... الأصل التعدد؟ وأن الله ما بيدعي إلى التعدد ما بل بيدعي إلى شيء واحد فهنا الناس بجي أهواء و رغبات و تعصبات و بجي كلن تحذبات يعني فرقها الحالة حتى بالنسبة للأديان وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعين وفي الأخير قال كلهم بيرجعوا إلينا وكلن بايش يحاسب فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران سعيد كل من بارج إلينا ورجع من كان من عمل من الصالحات منهم جميعا فلا كفران سعيد ما يمكن يضيع ما يمكن ضيع سعيد بأن جاده على سعيه فلا كفران سعيد يعني سيجاده وسيثاب على ما عمل وإنا له كاتب عاد هذا الكلام انه ما هو ضائع عمله من عمل صالح فيهم جمع في كل كل هذه إذا كان الإنسان قد توجه إلى الله هو وهو مؤمن إيه بمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن نعم بيعمل الصالحات وهو مؤمن يعني يتابع العديد هالحده قال فا فهذا قال لا كفرنا سعيد نعم قالوا وجد هذا وجد مهم وهو مؤمن يعني إنه إذا ما كان بإيمان ما يفعل الإيمان الإيمان الله هو والإيمان والإيمان الله والتصديق به تصديق بالله وتنزيل الله فإذا كان الانسان اي واحد يعمل قال مهما ما كانت مهما كانت اتجاه مهما كان إذا كان يعمل الصالحات وهو مؤمن صواب ايش قال لا تفران يسعيه ما هو ضايع عمله وما وان الله سيثيبه على ذلك وان له كاتبا يؤكد وان له حافظون يعني يعني وان عالم وان لا كاتب اصبرني كده يعني كلها مكتوبه قد يكون الكتابه الحديديه قد يقولوا بتصونها الملائكه والله انا بالكتابه يعني العلم ان له عالما انه اشير لنا العلم علمه ما يمكن ينتهي ولا يضي ولا يذع يعبر عنه بالكتابه يعني بده مكتوب نعم هذا يعني من عمل من عمل صالح عمل صالح من ما من اعمال لا يعني اشاره الين عمل زيان الطار عملها صار منين الاشاره انجار بالصالحات وهو مؤمن يعني ما هو مؤمن إذا ما عمر ما يجي له شيء ايوه شبابنا فلام وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا هنا في هاي اشكال اشكالات الترك التاليه قال وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حرام يعني ما يمكن ما يمكن لاي قريه اهلكناها يعني حكمنا باهلاكها حرام. قلنا دي لا هي الحرام. الحرام إحنا بنقول حرام يعني إنه ما يقسم واحد فيه. لا. حرام ولا قصد ولا لكنه لا. إيه إنسوله. إيه الله حين إذا نقول إحنا حرام يعني إن الله حرم. فإذا يعاقب عليه. لكن هنا حين نقول الله هو حرام. ما يعني. انا ابن حرم ولا يعني الشيء بيقول انه ما يمكن يحصل حرام يعني يمتنع هذا وش يمتنع قال حرام على قرية اهلكناها يعني اذا به قرية قد حكمنا باهلاكها فما يمكن يس يس يس يسبروا اشتي من نعمة الله على كل امه انه ما بيعجل لهم عقوبة ولا بيهلكهم الا وقدم قد هم ما عاد يمكن يعني ما عاد يمكن يخلحوا ما يمكن ارجاعه قال حرام على يعني ما عاد يمكن اي قريه تبانك ان اهلكها يعني بيقول الله يعني اي قريه بانحكم بإهلاكها ما بنحكم بالإهلاك الا حين يبدو مستحيل ان يؤمن حين يستحيل ايمانهم بنحكم نحكم هنا جنب نطبقها على هذا الكلام قال وحرام على قريه يعني ويمتنع على قريه اهلكناها يعني اردنا اهلاكها او حكمنا باهلاكها حرام أنهم, يرجع إنهم لا يرجعون قالوا هنا لا في عيث له هنا. زائدة. يعني زايدة يعني حرام أنهم يرجعوا يعني ما يمكن يرجعوا إلى إلى عمل الصالحة لذلك قال من يعمل من الصالحات وهم من فلا كفرانا لسعيه ورجع قال وحرام على قرية أهلكنا يعني ما يمكن لأي قرية تتحكمنا بهلاكها أنهم يصبروا وشيء إرتباط هذا مع السابق؟ لأنه حين قال يعني إن الأعمال ما يمكن أن يم يرجعوا إلى الأعمال, أو الأعمال, الأعمال ما يمكن أمة حكمنا حكمنا بهلا لكن منهم يرجعوا ويعملوا يرجعوا إلى ويعملوا يرجعوا كان لا. هذا جزاءه. تمام. هذا ذي عمر ولا يمكن نحكم على ناس بالهلاك كان ما يمكن نحكم على ناس إلا ما يمكن يرجعوا. أن نحكم على لها ما يمكن يرجعوا بد... إذا ما؟ بحكمنا ما يمكن يرجعوا. آه. برجع يقول له حين يقول حتى. ما يمكن يرجعوا إلى عمر الصالح إلا يوم لا ما يمكن يرجعون. إنهم... اللهم لا يرجعون. ما هم راجعين. إن... ما ما إنهم... إن لا. ما يمكن يصبروا يعني أي قرية تحكمنا بها حين يعني قال ما يمكن أي حكمنا أنها يوم القيامه قولنا نحن ما نعرفه لأن يوم الجمعة ما نعرفه. أصلاً ما نعرفه. فكيف هم معتمارين إذا يوم الجمعة يعني عادم بعده. هذا عندك معنى آخر ما بل نحن بنا فيه حتى. حتى إذا. إيه. ولا هو الأظهر بيقدر واحد معناه حرام على قريتين أهلكناها أنهم لا يرجعون يقولوا عدل. يقول حرام إن هنا إذا بأي قريه نهله ثا لا يقدروا معتمارين حرام إنهم يعني حرام إنهم لا يرجعون بل ذا يمتلع أنهم لا رئيون بل زيار دوان لكن ورجع وجهه بعدها حتى زائية فو لكن غاية قال لك ما يمكن إذن المعنى ما يمكن لقرية يعني إشتنا الله من رحمته ما بيحكم بحراك أمة إلا حين يقدموا مستحين منهم الإيمان ما حد ممكن يؤمنه إلا داروا حدا عكاسا ما حد ممكن يؤمنه حرام يعني ما يمكن إن الله إيشتنا يعني ما يمكن يؤمنوا, ما يمكن من قري أهلكناها أنهم يؤمنوا إلا, إلا حتى يعني هذا الانتفاع حتى ما يؤمن حتى ما يمكن تؤمن أمة في الله, الله. ما حتى ما أنت ما, ما يعني دي حلق. لا ما هي لا لا بس هو هو كان كلامه في العرض الجزاء للناس على الأعمال اللي كان بي بيتكلم عن المؤمنين إنه اللي بيعن على صلوات الله سبحانه وتعالى يعرف يوم يوم ما هو ك ما هو كفر سعيد ما هو كفر دخل بعد لا يعني. ما قبل إشتياق غير الريارة المفروض كان يقول المقابل مرح. مرح. المقابل ما قبل المقابل لهم أذي ما يعمله صالح ما <تصفيق> علم يعني مهمل الله بيقول لك إن الله مهملهم وغيرهم بإمها الله حتى يعني يستحي منهم الإيمان معهم. حتى ما يمكن يؤمنوا إلا هني إلا إذا رأوا ال الزيارة فهذا الله فلا تجيه ما لا تجيه بس الأخبار بأن ما هم مؤمنين ما هم مؤمنين إلا حين يوم الزيارة ما أخبر بالجزائر لا يعني إذا خبرني به يمكن قال قال ما بنكون به يعني يعني لا يعني والبعدي يعني دولة ثالثة والبعدي أنا ما حكمنا, ما حكمنا لا حكم بهلاكنا هذا من جعله هذا من ما يبلغ ما يبلغ ولا, ولا ما يعمل صالح بالنمهدة. ايه؟ بالنمهدة. ما بل... بهلاكه لا في حرام على هذا لا لا. إذا قلنا على هذا معنى يكون قالوا يصلح يعني زائج. إيه بلا شك. أصلاح. حتى غاية. هو هي من سبر الغاية. ما يمكن يصلحو. ما يمكن يؤمنوا أي قرية. قال الله نقد باع قد الله لكن ما يمكن لأن الله ما بيها لكم الحين. حين, حين يد يعني بدو عارف إنه ما يمكن يؤمنوا. فقال ما يمكن إنه القرية إلا حين يعني إلا إيه. لو ما هم ممكن إيمانهم الحين يتعذر منهم الإيمان ولا يمكن يؤمنوا حتى يروا العذاب. ما يمكن يؤمنوا ما يروا العذب ورجع وما ومعد هناك لأنه قال وعراموا على قريه اهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا جاءت حتى إذا فتحت يا جوجوا وما جوجوا وهم من كل حذبين ينزلون. إذن ما يمكن يرجعوا ما يمكن يخرحوا لما تقوم القيامة القيامه هذه بنحكم بها حيام حضور حتى <محضرو> ليه حتى بعدها حتى <محضرو> محضرو> لا لا, لا. <محضرو> محضرو> محضرو. ما قال حتى إذا كان جاهد على الله ما فيه وجه وش هذا؟ الآن داسفه ولا أحد؟ ما بس إن ما هم مؤمنين يعني ما يمكن يرجعوا إلى الصواب لأن إحنا قلنا نتكلم قال من يعمل من الصالحات؟ نعم هي ذي. وما يعمل من الصالحات يهوه من فلا كفرانه زائد؟ هذا هو بلا زائد. وذي ما يعمل؟ بلا كفران. فيمه الأربى أمام استحيل من هالإيمان في حكم الله به الأكث. استحيل من هالإيمان ما أدري متن يؤمن إلى إلى أن يقوم أي حتى لو تحيى إلا ما كما قامت القيامه هو فيرجع إلى الحق. ان شتى إنهم بيكلون فتحة ياجود ما يعني في الدنيا يعني الناس علامة علامة وقت البعث. هذا يعني لا لا لا. قالوا يعني في الدنيا هني بديها تختلف الأمور. وتد يعني تقول به يعني وقرب الأهل يعني يعني قرب يعني ما يمكن يؤمن ولا ما يرى علامات الساعة. قد تكليف من الحين. ما لا لا وترى ما عاد بشيء ما هو جادي. جادي ياجود ما جد ما جد ما يرجع وما جد ما يرجع ما يرجع إلى ال... إلى عمل عمل ما هناك نافر حتى نرجع ولا ما مراجع قال حتى إذا فتحت يا جوج وما جود وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا فكنا في غفلة من هذا ما مراجع إلا ماكمل قيام ما مراجع إلا لنا <سؤال> إيه لما تقوم رجيم كم أنا قام رجيم باري يا باء منو باء والله الله ربنا الله وعندنا القرآن هذا كذب وما بله الله إنما الله إله واحد واحد نفعه والله قياد غبي مع ما مع يعني يقول حرام المهم راجين ما يعني من اعلى بال يعني من ضروري يرجعوا لا لما حتى حتى يقولوا غير سو ولا ما الوقت هو دا حرام حرام حرام يرجعوا ولا إنهم ما يرجعوا لا يرجعوا أبداً. حرام انهم بقى يرجعوا حتى لا, لا حرام لا على قلية إن أهلتنا أنهم, أنهم لا ما بشين حرام على حرام أنهم لا حتى يعني ما ما يمكنهم إنهم... قال يعني ما يمكن أنهم انهم يرجعون ما يرجعون ليه؟ ما يمكنهم يرجعوا في الواقع ما يمكن يرجعوا ولا ما تبقي ما يمكن يرجعوا ما إلى... لا كان حتى إذا فتحت يا جوج وماجوج هنا قالوا ما يعني يا جوج ماجوج يختلفوا فيها الظاهر أنها قال إن يا جوج وماجوج أسماء كبيلتين يا جوج اسم كبيلة وماجوج اسم كبيلة وهذا الظاهر ربما تغيرت وذل اسمها تختلف يعني تختلف هذه القبيلتين كانت قديمة حكا فتوق قبيلتين منها كثير وذل حين ما عد دارد وانهم يا جوج ماجوج بعضهم يقولون أنهم فاسدين، وبعضهم يقولون في سيبيريا، وبعضهم قال كان دارا فتحت يا جوج ما يعني كان كل واحدة فتحت على الثانية واختلطت وحصل فساد كبير. هذين يكون قال في آخر الاي في آخر يعني يعني الدنيا في آخر الحياة. بدي أجيك كذا قبل عندك ثلاط ساعة. بس كيف تكون يجعل الله سبحانه وتعالى علامه لعدم قبول الإيمان؟ وإحنا ما إحنا متقنين نحنا نعرف. منهم هذا جعل جعل الله فسيال بما يقول لك للحين ما, ما, ما, ما عاد يمكن اي والله ما دل اي امه لما قال الله ده لا كان ما بيحكم حين. ما الا الحين ما يعاد يمكن مثل ما بيعبر الله في هذا له هذا بس هو الجعلق قبول ما جعل يعني عدم قبول الرجال قال ما من ولا قاعد عارف ما هو نازح لا بيقول لك ها ان, إن, إن, الل ان الله مع الناس هكذا اذ هو عامل اذ يعمل فالحة. ما هو ضايع حاجه واللي بيعمل عمل سيء ان ما يحكم الله في هلاكه الله بهلاته ما بيحكم الله هلاته إلا يعني حماه بيحتم الله بها لكن حتى يعني يكونوا ما من إيمانهم ما يمكن يؤمنوا إلا إذا قامت البيان فنحن كافر واضح بس بس فتخيّج لا ما, لا ما بس يقولك ما يمكن لا الحين يعني نهيب الحين يفترض الحال والجنار وتقوم البيان ما يمكن ينسين إلا في هذا الحاسس لا شوفت والهدياج اللي هو ماجود وهم من كل حدب ينزلون قال من كل اتجاه هو مرتبع وأقترب الوعد الحق فذا حتى قال حتى إذا فتحت ياجود يعني لا إن إذا فتحت ياجود وما جود هنا إذا بيقول شرطية إذا فتحت ياجود وما جود وهم كل حديثين سير واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة نبصار لما جاء استخرت اختلط, اختلط الناس ويتبعذروا ويتقرب الوعد فإذا هي شخصة نبصار بيقول هنا إذا أذى شرط وفتحت هنا فعل الشاب والجواب فإذا هي شخصة أبصار الذين يعني والجملة الشربية الشرط والجزاء هي غاية للرجوع قال <تصفيق> ما قال قال ما يمكن يرجع قال يعني إن الله ان سنع رجوعهم إلى ما يمكن صلاحهم صلاح حتى هذه غا حتى تقوم الدنيا وتبعد وتتبعثر ويتربى الوعد ويرجع يجودهم إيش حتى يجودهم قال فإذا هي شخصة نبصارهم أقول كيف الشرط يكون غاية واحدة؟ كيف الشرط الجزاء غاية؟ يعني حتى هذا الأمر، حتى إذا إذا إذا جاءت كذا وكذا، ففي هي شافته الأبصار، يعني حتى كأنه حتى تشفت أبصاره غلط هكذا يعني أن الجزا هو نفس الغاية؟ هو مثله، هو في البعض حتى يعني كأنه حتى ما يمكن يرجعه حتى تشفت أبصاره هندم البياض. لأنه كذا. ما بلنا يصور لنا الله كيف يكون الناس كيف يكونوا هؤلاء قال حين اقترب الوعد الحد فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قال برجع برجع يتفاجأوا كما قد قامت القيامة وقال ايش يعني معذرة الأمو خرب الكور قال شاخصة أبصارهم يعني مع تفتح عيونهم ما يسروا يعني يغمضوها من الشهشة والخوف ورجع يقولوا في هذا يا ويلنا رجع يقرب فيه يرد يشتلوا تحتطوا تحتطوا وتجي يعني انقلب رأسه على عقب قالوا يا ويلنا قالوا قائلين يعني او يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ما رجعي برجعوا هي ترى يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ما كان بنرضى نؤمن ولا نرضى نصدق انه باجي يوم حساب بل كنا ضالين لما هم لا يعني ظلمناهم بس انا كنت اخبر ولا لبه ما هم ما درينا اذا تحدينا احنا وما رضينا نعمل بل كنا ظالمين لا ش قال اقتربوا بعد الحق هم هربوا صلي يوم الجيم يعني صليت ثاب وعجب اثناعش بعد ما قلناه اقترب حين جي يعني فيكمل الجيم دار دار فيكمل الجيم ما يعني بحشر الناس يحاسبون يجي يدخلون ناس جهنم وناس يدخلون ماش قال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردين هذا الذي ما رضيوا اسمعوا للحق ولا فقال هم حصب جهنم يعني هم وقود جهنم في رتفات الله قال أنتم وما تعبدون أنتم يا مشركين وما تعبدونه من الأسلام حصب جهنم يعني إيه أنتم وقود جهنم أنتم لها واردون يعني أنتم داخلون له ليش ما قال إلا قلنا في رتفات و قال إنهم وما يعبدون إلاهم وما يعبدون الذين ذي الذين ما, ما, ما, دي دي دي ما لا يعني كأنه ح قالوا قال الذين كفروا كأنه يخاطب وكذا يا ويله ما قلت الله هل لا هم بيقولوا كذا ورجع انه كان بيخبر الله كبيت جاب عليهم يقال لهم هكذا إنهم وما يعبدون من دونه والله ماذا اخطاب الكفار وريش في ذلك الزمان؟ إلاهم وووغيرهم وقولم يعني في وغارم. وغارم كل من كفر وأجرت بالله <تصفيق> وعسى الله برجع يجي يوم <تصفيق> ورجع يلنجم ويقول يا ويلنا ورجع يقوله إن بالنسبة للكفار والمسرقين قال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ورجع يقول ها أنت وذي تعبده غير الله يعني الأفلام هنا قال وقود جهنم حسب جهنم ونحن يقول حسب جهنم أنتم لها وارد يعني أنتم داخلون لها لأنه أشتيد حديق أنتم كانوا بتأبدوا للآلهة ها أنتوا والآلهة قل لكم بأنمتوا في جهنم ما هنا نادة ولا يمثوين لكم شيء قال لو كان هؤلاء يا ما أوردوها بيقول لهم قال لهم لو هؤلاء هذه الآلهة أنتوا والأحجار له ولا لا بأجأ أنتم في جهنم لو هم ما مدخروا في جهنم لو كان هؤلاء لا يشتي الحجار ولا الناس لا لا أباري يمشي الحجار ماذا؟ اشت الناس والعضوذين اشت الناس والعضوذين فهو قالوا يعني بالنسبة للتجار يعني بشفيها فائدة انهم يعذبوا يعني انتم في وقالوا من الزيادة من التعذيب لهم حين يدرون الالها بدوه في النار فيه يد إن كان يبيع بالتالها يرى يدرون هذا المفاة ورجع يدخل جهنم بسببها في جيو بدوه يتعدث منها يتشاعن من ويذجر يعني بيغذى وجعها هيك بين عيونه هو هذا يعني. يعني ما هو ما تعذب لا يسحرني ما تحبون اللي يدخل حجاره ما يشيل يقول قال فنات ما بها فما واحد ضربك ضرب او ما بس قال هذا يحطه تدري إنه ما هو شيء ما هو شيء وتتحانك وت... يعني بيجوا عايزي لك غم فما دي باحث أخطاء على الجور فما قال بعضهم ما يقول إذا قتل أحد أحد أجار بيقول ما عايز تيراه مرة لحكم أنه يخرج في مكان بعيد هذا المسألة كذا الآن هذا المسألة في فيها إشكال هنا قال الله أنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وارد لو كان على اللي بتعبدهم يعني حتى يبقى اثبات حين يقول دخلها لا يدخلها الاحياء قال يلي بينوا. لا يدخلها قال يدخلها لا يدخلها لا يدخلها ما يدخلها سه... لو كان آلة آلة جهنم؟ أكيد أكيد. لا يدخلها لا يدخلها لا يدخلها لا ما لا يدخلها لا لا يدخلها لا ها يعني هذا <يعني> <sharpen> <sharpen> <عليها. يعني sharpen> قالت أن المعبودين هم أشخاص. هذا <تصفيق> الحين في هذا في هذا الآية في المستشفى. قالوا ذالحين الظاهر الآية. اتع عند أحد المجرمين قالها. أنت مع ذالآية؟ قالها ضي حاجد رسول الله ضي يسمعه ضي يقلده. قال إن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها ورد. كل ما تعبدون من دون الله قال أنتم ها قال أهل إحنا بالنبي وبه الناس يعبدون إيش بيع المسيح وناس يعبدون الملائكة وناس يعبدون عذار والمسيح والملائكة ما يعني أكيد نحن من الجن فكيف الآن سوا ما تعبدون كلكم من الجن فقال قال يعني فقال ولا هذا ما تعبدون يعني غير هالحجارة لأن هذه بتعبدوها بيجي معكم أما بالنسبة لهؤلاء يعني كل مرة ذي بهذا الأمر فقط كل من رضي أو كل من يعني هذا بالنسبة له إذا أدير باب هذا الأمر ولا؟ إن الذين سبقه. أدي ما أدي ما ينكر هذا الأمر؟ إن الذين سبقه. أدي بعدها. فلذا رجع قاله قاله رجع بعدها لا قالش لهم رجع يقول إن, إن الذين سبقه. نعم.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 فس ما لا شيء من في شيء، يذكروه بعد، كأنه يعني من الأول من الأول مثل شخص ما تنبأ الأمر وذي على هذا ماذا عندك مستحنا؟ لا ما يعني ما تنبأ هذا يا ما ترى ما ترى ما ما لو ما ما قالوا كلهم فيها من وما يتخلدوا انتو يعني العالية المعبد العابد والمعبود لهم فيها زفير قال اذا المعذبين هؤلاء لهم فيها زفير قالوا يوجد هناك عذاب شديد فيكون لهم زفير يعني صوت يعني حين يخرج النفس صوت عالي وشهيد مع يعني ما عم يسمع منهم اي صوت الا الشهيد والزفير وهذا يدل على الشده ما ويخرج يعني النفس بقوة يعخذه بقوة يخرجه الزفير يعني حين يخرجه قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وباي يجي لهم إيش يعني باي يعذبوا حتى ما يسمعوا شيء من شدة العذاب كما جاء الله الضربة وكذا ما عز التضاعف مع. لا ما حد يسمع شيء منهم يعني ما حد يسمع شيء هيدهم وذلك يرحمهم ولا, ولا يعني. يسمعون يعني هم آه ولا يسمعون. لهم فيها دفيرون وهم فيها لا يسمعون. هنارجع قال إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك مبعدين. قال بيأكد الله أن كل من وعدها الله الوعد يعني العيداء الحسنة ما مبعدين. أنا فلذا إذا المؤمنين كلهم مبعدين عنهم. يعني مثل المسيح والملاك والعزير وهؤلاء إذا المبعدون ليش ما نشترينا قسم البداية؟ قال مثل هذا الفريد وفريدين فريد السعيد يقول أن من أن أنتم اللي بتعودوا في النار والمؤمنين اللي هم الله سبحانه وتعالى كم <تصم> ما هذا ما ما ما هذا يعني قد وعدهم الله إدح حسنى وهي الثواب والجنة قال إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنهم فإذاً كل مؤمن قد وعدها الله الأجل والثواب هذا ما هو مبعد عن النار طبعاً إذن بايدخل فيهم بايدخل فيهم, فيهم المسيح فإن الله قد وعده بلايه بايدخلو فيهم, فيهم. ما هو الضرور لهم المراد الله ما هو الضرور لهم المراد الله هذا هو شخص يقول لهم خذاء إتصال ما هو خذاء طبعا ما هو مستخدم لكن هذا الشيء إذا رجع هذا ماذا هو عندك مستخدم أيه هو داخل ده هذا هم استعمل هم استعمل وش ما هم وهذا واضح هذا أول ذبيه واضح ما يمكن أن الله يعذب ما يمكن أن الله يعذب شخص لأن الناس لأن وهو مؤمن <متجيب> وتقي أي شيء. هذا أمر واضح. قال الذي دخلوا دخلوا في اللفظ ما يخرج. سهل نعم ال في اللفظ فالله ما خرب هذا ما بشي خارجين اولا الى الحين يقول الله إنكم وما تعبدون حسبيهن ظاهر الله ان انتم وكل ما تعبدوه حسبيهن هذا ما قد قال ما قال لهم ولا ولا قال لهم ولا هذه اياه ما يمكن يدخلهم هم المتقين له ولا يخطاوا ولا يسبوا ولا يتواجهوا ثانيا ان تقدر الله من كان عمل عمل صالح فذا تقدر يدخلهم الى ذكرها بعد قال يا رجال الذين تبقى لهم منا احنا لا نعلم قال سبقت لهم من نقد حكمنا من حين سبكت سبكت لهم من ذاك البناني صالحين ان عنهم وعده سبقه للوعد لهم لو كان هؤلاء ما قلت ما قد إنما عندك شيء إن ذكر واردوها كل منا واردوه كل ذي خالد لا هي لافل معنا انهم آلهة ماون ماون ورد النار من هني ورد النار منهم قبل الحجاب ما عيسو ولا ما وردوها حتى يكون منهم وكان ذا نعبدها عياكنا انه إن بخاطب كفار بريج وها كفار بريج ما كان بعبدوا لا ولا كان بعبدوا لا ولا كانت عبادة من رأينا لا بحرنا في دولها. قال لا يسمعون. قال ولايت عنهم بعدين. لا يسمعون حديثها. يعني من بعيد عنها ما بيسمعوا صوتها. وهم في مشتات أنفسهم خالدين. لا يعني أنا جن. وهم في ألا يسمعون. الشيء إنه بي يعني بيضطر عليهم السمع. قال قال الله ما بيسمعوا يعني بايجي لهم عذاب شديد حتى ما عاد يسمع. ما بسمح لا ما بسمع منجر ألم ما بذيك وش وش تحمي وش بيجي له هذا؟ بعض المرات لما جاء الواحد متكام والله ولا شيء خلاص سوق ما بتصبي ولا بيرى ولا بسمع يعني اختلف من شد مشدة. ما يسمع من شدة ما بسمع مشددة ربي ما هي الأذى ما أجي ما أسمع ما بلهي شيء يقول ليه؟ قامتك واحد برا زود واق <تصفيق> معجب في جهنم بدو في جهنم ما ولا الله في جهنم خلاص لا يعني يتعذب ولا يستطيع لا يستطيع يكون في حاله لا لا لا لا موغلوقتي. موغلوقتي قول الله ذات يوم غير قبل. ها قال بزرع. لا يسمعون حسّها وهم في مشتات أنفسهم. وقال هم بعيد عن النار. أيوه. ما بسمعوا حتى صوتها. عن صوتها شديد يسمع من بعيد. يسمع من مسافة بعيدة. قال ما بسمعوا حسّها. وهم في مشتات أنفسهم مم. يعني أي شيء ثمنه يشتاق قال يحصل لهم. ويتخلدوا فيه. فيه. عاد فيه قال خالد. وهم يعني كل ما يشتهي الإنسان كل ما يشتئي الناس لها وتتخلت في هذا الوضع يعني في أي هذه شوا يعني تخلت دائم أي شوا يشتياها تحصلها في أحد يعني أبدا هذا المؤمن نعم ما بقينا في قال إيش بالنسبة لل للبعد اللي بعد من الله حين قم القيامة لأنه في يعني موقف يعني مهم. رهيب ايوه يعني يرى واحد الجبال بيجي بالتدك بيجي تصبح مثل التراب يعني تخيل ان يحيجي ضرب لأنك ما جاء ضربه في مكان وبعيد بعيد في حاله حالة الناس ها عيجي تدك الجبال جح كلها تصبح مثل الايش مثل الرماد ويجي بالطاير والتراب والغبار والكل شيء بينتهي تماماً كيف يكون وضع المؤمنين في هذا الحالة؟ قال في في مثل هذا الحالة المفروض قبل. إيه قبل الجمعة قبل يوم يعني قبل يوم البعث. ما هو حاصل حاصل قبل يوم الحجر؟ إن السماء. ما هو أنت ما عرفت ما لا إيش يقول الفزع الأكبر متى يحصل؟ يعني الحين ما بيتفزعوا. هذا الوقت الشديد الصعب الذي بيحصل للناس لأنه ذا حين تقوم القيامة وبدر الجبال والسماوات والقوات بتناثر والبحار بتتفجر وحين تقوم القيامة فسوما ما يجيزين لا لأنهم بايراهم الناس موجودون يعني بيبعثهم الله بايره بايره الله سبحانه وتعالى بايره بيبعثهم هنا الصيحة الزلزلة يقولونها في في أولى بيحصل هذا بل. والله قالوا قالوا هذا في النصف الأول ما المقصود بها أول يوم الجمعة من بعد يعني بعد ما يبعث الله سبحانه وتعالى وتزاحم الناس وتضرب إيش يعني بعد ما يبعثون الجمعة تضرب لا ويجي صيحة جو جو لا نظهر من ب يعني بعينها ما بل مثلا الحين قالوا هل مؤمن حين عين أهوا يوم الجمعة سال ما هو ما جسيبه يعني ما بلن بعد الحشر ما هو ضر مثلاً الدكوف لا سال ولو ولو ولو هو بعد الحشر لي حصله ولو بعد الحشر ما أدري الهراذن مثال كلها الهراذن إياها كما رأى رأى أهل الجامة قالوا يعني كان في كلها يعني حين يبعثها الله وحين يذهب إلى يعني إلى المحيط في كل الحالات قال ما بييجي لهم خاص لا يحدنهم قال لا يحدنهم الرفعة والأكبر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 يفرح هذا لي في إيمان لأنه يعني مؤمن ومصدق الحين يبري أن هذا الحين جاء فرج وأن هذا الحين بدأ النعيب وأن حتى الحين عايش بتحقق أي ما وعد الله فلذا قال لا يحضن الملفز على الأكبر وستلقى هم الملائكة تلقى الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدوه هذا اليوم الذي كنتم توعدوه فيه إنكم أجب تدخلوا فيها الجنو سيد الحمد للخلاف أنه بي... بيتمايز ال... المؤمنين بعد الحجر بثما يزوج عن الكافرين يكونوا في مكان إيه اللي أجمع الله الله قال هذا يومكم الذي كنتم توعدون قال عاد حتى فيقول ستلقاهم قال ما هو ذا تلقاهم يعني كأنه الكثير آه. في عدة يعني واضح أثناء القيام يعني خروج من القبور يبشروا أول ما من قبل يبشروا وهذا اليوم الذي أجى اليوم الذي تفرح فيه وتسارع وتعني أيه وتسعد فيه وحين يجوا بدو قال يعني يأتي الاستساع يوم نطول السماء وهذا لا يعني التلقي قال كأنه تكرر عدة مرات تلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطول السماء هذا حين قال ما بيحذنو لا يحزنهم الفزع يوم نطول السماء حين نطول السماء يعني من هي الكوادر لأن بريئين هي رب الكوادر تناثر وإذا تواكب انتثرت. فين إن هي التواكبة؟ حسناً إذا جعلت تلقى الملاكين هذا اليوم؟ المفروض أنهم بعثوا. طي السماء وكان كل يعني إن كان يتكرر عدة مرات. إيه. يبعثون به. الملاك بعد بعث بعثات بالحجر وبالأمين. لا ولا حين جاؤوا بالحجاب الله. من قبل السماء طي من قبل من قبل حصل يوم القيامة والناس ماتوا كلهم. إيه شيء نحن ما أهل القيامة. وخلقهم وبعدين أنتشين أحد أنت رايح أهوار وقيامة وكل شيء أنتشين أحد رايح أهوار وقيامة نهائيا إلا أهوار يوم ما هم كل الناس قبناه ما هي كل الناس وش ما أهوار قايمة عندك على الأرض هي قبل هنا اللي قوم قوم سين وجمعها لا هي منها قبل أو انه قدره صوره بس ايام مجتمعاتي ثم رحله اخرى لا انهم ينظر هذا بعدين بيقولوا ان نفخ الورا بس ما بشيء هذا يوم الذي كنتم توحدون لما راح ثلاث صارت واحد لا لا حينه من يومنا, يومنا في السماء يعني حين توي السماء. ما سهل. أهم ما ما هو جهل خوف ولا فزع ولا شيء. من بدك إنهم إن ما يزوجو فاضح وإن إن جاءوا موجودين وحفرته هوا اليوم الأيام وقبل ما هجأني. بالنسبة لي ما قد ماشوا لك. ما هو جهلهم بشيء. لكن ما اللي هم حاضرين؟ الحين المؤمنين الحين تقوم الرجال ما الحين وبهم مؤمنين هذا لا بيفرح. ما تقوم الجيامه ما قد ما أول ما تقوم ما هو خايف ما هو فزع ؟ لا يشوف الارض ولا هو خايف ولا جل إنه بعيد وعده ما با. عنده لا من الجبال والكواكب والكون ما هو جاي له صائر صح قبل ما يموت يحط النجوم من ما يعني ما بيقول لا ما حصل خوف لا لا وبيزيه إيه الله لا, ال لا بعد الفجع لا ما يوم اللي اللي <تصفيق> <اللي> لا يحد الفجع الفزع الاكبر لا يجعلهم تعلق يحدنهم هذا يومكم الذي كنتم تعدون قرب احيا على هذا يعني عندكم القيامه الحين مثلا المؤمنين قال ما خايفين من لا. يعني لا, يعني لا يقدر واحد إنه يوم بالنسبه للمؤمن قال ما بقى لا, لا هو لا, لا يجدوا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحدن من فزع الأكبر. وستلبجهم الملائكة يوم هذا يومكم الذي كنتم تموحدين. هذا قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. يعني هذا يوم, ال... يوم يعني القيامة عندكم القيامة حين؟ أنا غاد كان. ولا نفخال الأولى حين نفخال الأولى حين يدمر الله الكون. يدمر الله الكون يدمر الكواكب يدمر النجوم الشمس والقمر كلها تنتهي قال نطوي السماء يعني تعنيه بيقولي لفها النجوم والكواكب والكل. نحن يجيب أن يلفها في ورقه يوم نطوي السماء نطويها نقول يعني كان السماء كلها من ورقة وطراف يقول ما كذا يلفها والكوافد كلها فيها وانتها كل شيء يعني نطوي السماء طيب. هذا القول يطويها الله ينهي كله قال كطي السجل للكتاب مثل حين السجل قالوا أنها الورق ال ال ال الورق كما لوينه ضع ال ما الكتاب معه بالرتبة. الورقة إذا بيجي بها كتاب إذا طويناها يعني ضاعت الكتاب. بنلفها يعني بنضيعها يعني كان معه بشيء. نطوي كان من هم ونطوي كل ما في السماء. فإذا يوم تلحين نطوي الورق. الورقه الورقة تطوي إليه ذي اللي فيها. في السجل هي معناها الورق في كلغة. وأكتب كتابا نفصل عن الكتاب وأنها وإذا قلنا كتاب عن مكتوب وعلى صورات الكتب ولا المكتوب على مكتوب مكتوبات المكتوبات أوراق يعني ما كتب يعني كتير يشتينها بقول إنها كلها الحين كتوا يلا لا ما عد ما عد ياعبدشي كذا كتير كتير للكتب أو للكتاب كما بدأنا أول خلق النعيم عدا وعدا علينا يعني بيقول لهم الله أنه يعني نحن ما هو صعب علينا نحن نعيد نعيد الخلق كلهم مثل ما بدأنا ونعيد كل شيء إذا كل شيء قال بعيد يعيد كل شيء ما هو صعب عليه فسالم مثل ما بدأ أول أبدأ أو كله محتاج وأوجد وأنتم تعرف إذا ما ما هو يعني ما هو بعيد منه يعيده يعني يعني قد يقول واحد ويش كه تدمير الكون ذا كله كيف نبي يدمره ورجع يرده كيف عبد باي يشتري يرده وكيف باي يشتري يرجع للحياة كان مثل ما أوجدنا هذا كله بعيد كله يوم كما بدأنا أول خلق نعيده وكما إلا نعيده وكما مثل ما بدأنا نعيده كما مثل بدأنا يعني نحن نعيده مثل ما بدأنا ما هو صعب علينا وامر سهل يعني هو ما هو على مثل الابتداء الاعاده كما بدأنا في يعيده قال يعيد هذا بيعيد هذا ويعيد كل شيء. <تصفيق> كان الخالق <تصفيق> بيعيده. بيدمر الله العالم كله ويدمر الكون ويرجع يعيده يعيد بناء جديد وعيده الإنسان. قال كيف قال زي يعني كيف بيسطر قال مثل ما سطرنا نبدأ بنسطر أيه مايه؟ يعني هو يشتي في التشبيه من أحد. لا يعني إنه أمر ذاهب إيه وقالوا أيضا يعني إذا استطعنا دل... نفعل في البداية فنستطيع نفعل في العادة ما هو الشيء إنه يردهن على نفس الشكل الصورة والهيئات ؟ لا ظاهر إنه بيرد على هي مستحترم يعني يرغب فيها الناس في الحياة الجميلة ما بلا شيء خبر الله العادة بتكون ما هي مختلفة العادة لا الشيء العادة سهل فنعيده فانت ما كان في البداية فنستطيع إن إحنا نعيده ونخلق كون جديد يكون آجي يعني يكون يعني فيه راحه للمؤمنين ونكون في مكان يعد فيه المؤمنين كما بدانا اول خلق نعيده اذا بيقول الله عيدا بما بدأنا في اول وعدا علينا قالوا نعيده يعني ان الله بيقول هذا فيه وعد وقالوا وعدا يجب تاكيد للمفهوم عيده. نعيده نعيده وعدا ها علينا نعم اننا كنا فاعلين يعني اننا كنا قادرين نحن قادرين على هذا وما هو يعني يجب. ما صعب علينا ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إبادي الصالحون. قد كتبنا في الزبور قد يعني بسم الله نقد كتب وفي في عيش أنجر الزبور أن الأرض يرثها إبادي الصالحون. قال من بعد الذكر وقال من بعد الذكر ربما أنه قد جاء سبقه الذكر آخر وهو هو كتب سابقة. واللا في نفس الزبور جاء ذكر وفي بعد ما جاء الذكر قال. الارض هذه رفاعه عباد يا الزبور ما هو لا الزبور بخصوص زبور يعني <تصفيق> ما هو بخصوص زبور داود؟, ما داود, ما حين دا دا داود أتيه الزبور من الزبور بس ما الزبور ما بلقى بلقى الزبورة وخليه نكرة. الزبور الجنس يعني الكتب المزبوره الكتب الزبور يعني الكتب الزبور يعني الكتب ها لا شيء نعم كل زبور يعني زبور زبور أكيد شو كتبنا في الزبور بيقول آسيا ناداود الزبور الله من الجنسي يعني إنه كان كل كذب يعرف إن الزبور بيقول أنزل على إيه على داود عليه السلام قال هاد كتبنا ورقد كتبنا في الزبور إذا أنزلنا فيه من بعد الذكر يعني ربما قد جاء ذكر في كتب إما في كتاب نفسه ولا في سابقه سابقة كتبنا إيه أن الأرض يرزق إبادي الصالحين أبداً يعني أن تغرأه الإنجيل كتب هي ذكر أن الأرض نحن نشيش أن الله قد وعد قد وعد في الكتاب السابق يعني ذكر في, في كتاب الزبور أن الله قد وعد بأن المؤمنين سيكون لهم الغلبة وسيكون لهم الايه؟ يعني الاستيلاء على الأرض أن الأرض يريثها عبادية صالحة أنهم يتمكنوا منها يعني العبادية الصالحين يعني فيها تبشير للنبي والأهل الحد بأنهم بايه؟ بقى يرثل الآض و بقى يتمكنوا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يعني كان في هذا كل هذي ذكرناه من الأنبياء وما وما جرى لهم قال لبلاغا وما, يعني وما سيحصله يوم القيامة لبلاغا لقوم عابدين قوم كأنهم قوم بقى يستفيدوا <تصفيق> <تصفيق> الظاهر أن يشتيه في الدنيا ولقد كتبنا في الزبر يعني يشتيه يعني حين النبي يدعيهم وما فيقول ان الارض يعني كتب الله في الزبور ان الارض باي ايش هي رثاء الصالح يعني باي يتمكنوا منها وهي عادة سنة الله عندما يأتي, عندما يأتي يعني يفرح الناس بيكون لهم ايش على الغلب تعني فيهم القيامة؟ لا فمعنى وراثة الثالثة؟ بايش يوم القيامة لا ما, ما له بالدنيا ما هو يقول الله من الحاجزة من قيامة تقوم على أشهر قمة ما يقدر يقدر على هذا هنا كل النهايه لا لا كل النهاية لا اي امه بيكون الناس رحلت ويرثون ارض كما تخربوا تخربت بس لا يعني الحين النبي محمد صلى الله عليه وعلى به فرح كثير فالأمة تمكنوا قال ما شاء الله الأرض كلها تمكنوا من أكثر الأرض معظم الأرض لما خربوا يعني فأنا بيفهمنا أن الصلاح هذا بيؤدي إلى أن الناس ينتثروا بها لا بأس كمان ويتم لما لا شيء صيدر أن الأرض يريدها عبادة صالحة إن في هذا الأرض أغلقهم من عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال بيقول ما أرسلناك أنت إلا رحمة لهم يعني في الواقع ما انت الا ان قادر ان قادر لمن الهلاك وان قادر في الدنيا ويعني يعني, يعني تاكيد ما يسعدهم في الدنيا ويسعدهم في الاخره منته الله رحمه ما انت مثل التكليف بس انت ارسلناك لتدلهم على ما يسعدهم في الدنيا ويسعدهم في الاخره منته الله الرحمن ما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي إن, ان انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون حين كانوا بيحاولوا هي ي... يعني أن تكون أن تبقى الآلهة احيانا يطلبوا منهم إن يكونوا يقولوا يعبدوا إله ويعني تبقى آلهتهم يعبدون جمع يعني قال الله لا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ما بيوحى إلي هذا الأمر ما وسابر ما وسابر جوا أخرى يعني لا يمكن أن يكون الأمر بخلافه كيف واحد أحد قل انما يوحى الي انما واحد قال ما الله الي الا ان واحد ما هو ذا يعني عندي ما واحد يعني ما اله واحد الله وكل ما قال ما اله واحد ما حين قالوا ليه ما نعبد ونعبد الله ونعبد الآله هذه كان عن 360 فنح على الكعب وقال ليه ما نعبد الآله ونعبد الله قالها ما في الحال إلي إلا إن الله واحد بس. يعني ما يعني الله ما أرضي إلا أن يعبد إله واحد ما ما أرضي أن يكون إيجي ويكون هناك آله أصلا قل إنما يحاى إلي أن ما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون بات الضوء تنقادوا إلى هذا الأمر فإن تولوا فقل آدمتكم على سواك إذا تولوا وأعرضوا تقول انا قد انا قد انذرتكم وحذرتكم يعني اذنتكم كاني اخبرتكم بما سيحصل اني برجع اسلككم لكم إيه؟ على هذا على سواء ما يعني ثاني بيقول ايش ما عاد ما عدل انا مسؤول انذرتكم وحذرتكم على سواء يعني كلكم مم. كلكم على سواء كلكم انذرتكم وعاد... على سواء كلكم على يعني ما كلكم أو يعني أو في كل الحالات، البعض يقولوا فيه كلهم الغني والفدير والضعيف وال. يعني هذا سؤال إذا ما بشيء إذا مختلف عن إيدان واحد. ولا هذا من جمع على سوا كلهم. كل الناس هذا أنتم كلكم على سوا يعني لا استثنينكم أحد. إذا <تصفيق> ما رضيت الخلاص أنا كنت أخبرتكم وكنت أنذرتكم وحذرتم. على سوا وإن أدري ومن أداري إن هنا ناوي وإن أدري أقريب أجري أم بعيد ما توعدين ما أداري هو قريب ولا بعيد. هذي باتو ال العذاب ما أنا قال ذر حين أقول لكم ما نذر حين بحدد أقول بالجلاه معذب الآن ولا أنا قالنا ما هو جاي للآن الآن ما بلابي بعد فترة بعيدة هذا الأمر ما هو يعني هذا مع يعني علم هذا الأمر ليس عندنا ما ندري وإن أدري يعني ولست أدري أو ولا أدري البكولافي وإن أدري لعل... قال وإن أدري ع قريب الأم بعدين ما تعدل ما ندري العذاب إذا جيه هو قريب ولا بعيد هذا هو أمر إير الله يعني يشتري عذاب الدنيا منس عذابه والله قريب نه هو الله بجلهم ع بجلهم عذاب ما عذاب قريب وعجل ولا عذاب عاجل وعذ يعني في الدنيا وبعد فترة والله الجوار عذاب الآخرة بس من أنت والله ما يشتري اشتري عذاب الدنيا ما الله لا لا محمد محمد يقولون ما ندري يعني هم يطلعوا سناب بعذاب آه منذ الحين كلها الامر بيدين لما وما كنا معذبين وما, وما, وما, حسابي. وما, حسابي وما ما حدا يجي الدرج لا بعد اي عاجل الامر من من هذا اللي عذاب من عذاب اوه عذاب يعني عذاب رمالله من العذاب العذاب العاجل معناه انك ثبت فبلا عروف ولا لعب ايو عذاب العاجل يا ماذا بطرور فيتبر والآجل والآجل عندي وعذوبه وعبل التصوّط يعني إذن قل لهم قال الله أنتوا أنتم أرضين للعذاب إذا ما آمنتم فأنتم أرضين للعذاب إما يأتيكم قريب والله بعد شهر، بعد شهرين بعد سنة بعد كذا قال الله يمر يا ما أعلم أن أخذر تكم أنذر تكم الآن قال وإن أدري يعني ما أدري أقريباً أن بعيد ما سلعجوا إنه يعلم الجهر من الغول ويعلم ما تفتمن قال إن الله يعني ما داري الله ذي هو داري بكل شيء هذا في علم الله لأن الله ذي يعلم الجهر يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكثرون فوالايش العالم بهذا أم الأمر؟ يعلم مثلا سيكون يعني مثلا يحل العذاب عليهم أم. يعني بيعلل إنهم يعني ما أدري بل فإن الله وليه عالم هذا إنه يعلم الجهر وليه عالم بكل شيء علم كأنه يقول علمه إلى الله إنه يعلم الجهر من الظالم ويعلم ما تكثرون هو داري اللي بتكلموا به وداري اللي تكثموه وداري بكل شيء يعني في داري مثلا يحل عليهم, عليهم العذاب تعليل عدم المهم وان الله قال وان ادري قالوا ما ادري ربما له فتنه لا لكم ان الله قال يا اخر هذا يعني التاخير هذا ومتاع فتنه لكم ومتاع, اليلحين. ومتاع اليلحين. يعني حين يقعد يعني حين ما يبقى الآن ويتأخر فتعلم فتنة وبنجي فيه فترة وقت قليل ويحصل ولا يعني لا هو <تصفيق> لا يعني عدم علم علمي تسمع وعدم علمي متى لا ما ندري. لعله قالوا قال لعله قالوا لعله يعني كذا. لعله قال قال لكم لعله اختبار لعله تا... لكم. إذا عبدكم ترجعوا. إذا عبدكم تعودوا. ومساء لكم وإمهل لكم إلى حين. إذا عبدكم ترجعوا ولا عاد ولا ضعف عليكم. الحجبوس زلق زلق خلامة. يا سيدي يا سيدي لاقي ليك الحين قال إن الله بعد إيش هو نعم قال قال ما ذا إنه قريب ولا بعيد يعني يتدر... و... وما لكم, لكم لكم يعني لا تفرحوا لا تتأخر فيزيادة حجة عليكم الإمتحان لكم إلى حين وتنال العذاب يكون في كل قل رب إحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون كان الله أمره أمر النبي إنه يقول رب بالحق وربما كأنه أراد إنه يقول عندهم توهم قل عندهم رب بالحق يجي يخافوا يجي يخافوا خافوا يعني إذا بدنا ينزجلوا مم. لا يخافوا ينزجلوا لأنه يقول ادعي بيقول يأمر الله قل رب بالحق قول عندهم كذا يا رب يحكم بالحق. يقول إنهم يخافوا أن أن الله يعجل يعجل. يعني يحكم به بينه وبينكم. رب إيه قال يقول رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تسيفون. هذا في الدلالة على النبي إن أمرني يقول, يقول لهم خاف يقول عندهم يقول رب يحكم بالحق لأنه قال بعد رب يحكم بالحق ثانية بقول. يا الله كم بالحق والله المستعان على ما تصفون ما هو قال كذا الله عندهم على ما تصفون بخافهم إذا كأنه أمر الله بأن يقول هذا ويدعوهم عندهم على يفيد في زجرهم ولا في تخويفهم وربنا الرحمن المستعان كانها الرحمن المستعان يعني دي بايعين إن ما يعيننا على الصبر على ما أه على ما حصل منكم ولسمدوا ذبائحنا على اشي ان أي ايضا والله على الانتصار عليكم دع علامه تظن دعنا علامه لكن استعانوا علامه تظن يعني يصبرنا اه ربنا الرحمن وربنا الرحمن رحيم يعني, يعني ما يعني يعني الله رحيم ما يعني ما يخفى عليه هذا وهو يريدنا ويريد لنا الخير اننا نطلب عليكم بقولكم ده وهو يريد لنا الخير يعني يعني يقول كذا والله رحيم ما يريد إلا كل خير وأرحم يعني أرحم من كل رحيم. قبل حين ذكر بعدها المستعان على متصفون حينما عاجلهم بالعقوبة فكأنها رحمة. نرحم نرحم. كأنها رحمة. كلها بل على لكم وجدناه سلفكم. لكن المستعان بيقول رب ما يرضى السعي رب يحكم بالحق. يقول لهم كذا لأ لا ما التعجيل يقول حين يا قول عندهم قول عندهم كذا توهم رب يحكم بالحق يا له كم لا, لا لا هذا وضج فينا وربنا ربنا ربنا ربنا الرحمة ربنا الرحمة على ما زلنا ما زلنا مع التعجيل بذكر الرحمة على التعجيل يعني يقول يقول كذا أو كذا إلا أشتنه يعني إنه ما نزل بذكر الرحمة إن قد في ذالحين حب بالنسبة له حماة من الله بيردوا يعني عنده يقول ربنا الرحمن يقول رب احكم بالحق يا الله احكم بيني وبين بس وانت هنا والتعوض وربنا الرحمن يعني هم يعني رحيم ولا هم تارف لنا وبايعيننا يعيننا وبا نستعين به وذي نستعين به على, على ما تقول والله بعد, بعد, بعد ربنا سبحانه لا ربنا الرحمن ما هو قول في بعد باشرة بعد قل يحكم ما كان بعد باشرة قل رب يحكم بالحق لأنه كيف ما هو بعد باشرة هو أمر